<تصفيق> طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أيها الإخوة إن شاء الله كما أشرت في الإعلان أمس بعد صلاة الجمعة درس اليوم سيكون إن شاء الله حول الكونفوشيوسيه نسبة إلى كونفوشيوس كونفوشيوس كما يسمى في الأدبيات الغربية في الغرب أه؟ وأيضا في الأدبيات العربية أه؟ اسمه بالصينيه ليس كونفوشيوس كما يكتب بالانجليزيه كونفوشيوس لا اسمه بالصينيه اسهل اه كونغ تسو كونغ فو او هذا هو اسمه كونغ تسو المعلم كونغ فو. فو هذا اسمه تسو لقب تسو لقب كما قلنا ايه لاو تسو مثلا اه وهكذا ها. اذا اسمه بالصينيه اه كونغ تسو المعلم تسو في الغرب وفي الشرق العربي يسمونه كونفوشيوس والنسبة إليه الفلسفة الاجتماعية المعروفة بالكونفوشيوسية يذكر أيها الإخوة أحد المفكرين المحدثين وهو شارلز جالتون داروين ليس شارلز داروين صاحب اصلا أنواع هذا كاتب مختلف هذا اسمه شارلز جالتون يوجد بينه هو إي بي غالتون يعني قال تين داروين في كتابه المليون سنه القادمه اه ذا ييرز يقول من اراد ان يؤثر في التاريخ الانساني العالمي فلا بد ان يتعاطى امرا من امور ثلاثه اما ان يقوم بعمل او بحدث سياسي كبير كثوره كانقلاب كسلام كحرب حدث سياسي معتبر فهذا ممكن يخلده ويجعله من صناع التاريخ واما ان يساهم في خلق عقيده جديده فلسفه جديده دين جديد ايديولوجيا جديده عقيده جديده واما ان يعمل على احداث تغييرات في المورثات الانسانيه يعني في جينات النوع الإنساني بحيث يغير هذا ماذا؟ النوع يعمل على تغيير نوع كله نوع عيناء استبعد هو الاحتمال الثالث ورأى أنه غير عملي أنه حتى لو توفّت القدرة العلمية والفنية أي التقنية لإحداث هذا التغيير يبدو أن الشعوب والجماهير والسلطات الحاكمة لن تسمح بهذا يعني الإنسان لن يصل إلى هذه الدرجة والحماقة بحيث يسمح بزوال نوعه عبر التغير هذا ويصبح نوعا آخر الله أعلم ما هو صح؟ هذا الحد بعيد صحيح واحنا نشوفنا المعارك التي لا تزال قائمة إلى يوم الناس هذا حول موضوع ماذا؟ الهندسة الجينية والخلايا الجذعية الستمسلز هذه ليس بسهولة آه الإنسان يعني على أقل عنده بعض الفطنة آه يعني يح يحجم معها عن احتقاب هذه الحماقة الكبرى أن يعمل على الغانوعه وتغييري صعب جدا قال الفعل الأول في نطاق العمل السياسي ليس مضمونا دائما لان اكثر السياسيين سريعو الزوال السياسي يتالق في فتره معينه وبعدها خلاص ينسى لا يبق له ايه اهميه اساس يعني نادرون جدا هم الذين ايش خلدوا عبر التاريخ تحدث عن يوليوس قيصر نابليون بونابرت، بسمارك مثلا اه المهاتما غاندي اه مع انه روحاني اكثر منه سياسيا وهكذا لكن فيما عدا ذلك عشرات الاف الساسه أنت نثرو لا يعرفهم الا بعض المؤرخين او المؤرخون عموما يعني المهتمون آه. قال بقي النطاق الثالث باخي النطاق الثالث شوف رجل يفكر بطريقه ذكيه جدا قال وهو اه المساهمه في خلق عقيده جديده وهذا صحيح انظروا الان الى اشهر الشخصيات على النطاق العالمي هم من مؤسسو الاديان والفلسفات الكبرى يعني موسى المسيح محمد بوذا لاو تسو كونفوشيوس اليس كذلك هؤلاء تقريبا آه. آه. زردشت او زردشت زردوسترا العالم يعرف هؤلاء العالم كله يعرف هؤلاء لهم يعيش في ضوء انوارهم يولد الناس تحت أشعة هؤلاء المسلم تحت أشعة محمد اليهود تحت أشعة موسى تحت عيسى بوذا كونفوشيوس لا سؤال زاردوشت إلى آخر لا, لا. هؤلاء هم الأكثر شهرة بلا شك والأعظم تأثيرا والأعظم تأثيرا وإذا كان ذلك صحيحا وهو صحيح بلا ريب أيها الإخوة فإن الشخصية التي سنتحدث اليوم عنها وعن فلسفتها الاجتماعية لأن في نهاية المطاف ليست دينا في نظري لا بالمعنى الأوسع ولا بالمعنى الأضيق للدين خلافا لكثير من مؤرخي الديانات أنا لا أرى الكونفوشيوسية دينا وهذا سيضطرني ربما في المرة المقبلة إن شاء الله من باب التنويع أيضاً أنا أتحدث عن الدين مش الإسلام مش مسحية الدين من حيث هو دين ما هو الدين ما هو تعريفه وكيف نشأ يلبي ماذا الاختلاف عنه أنواعه وتقسيماته، حديث هذا علمه يعني مبحث مهم جداً جداً شكل علماً برأسه أو بحياره اسمه علم الأديان في علم كامل اسمه علم الدين أو علم الأديان ومش حديث عن الأديان بخصوصه كما نفعل لا هذا علم مختلف ما نشأ في القرن التاسع عشر إي في أوروبا ولكن له بدايات قديمة تعود إلى مئات بل إلى ألاف السنين ستحدث عن هذا هذا مهم جدا وسيشكل هذا الحديث ان شاء الله الآتي أو المقبل خلفية أو قاعدة أو أساسا لكل هذه المحاضرات مهم جدا أن تكون محيطا ببعض هذه المباحث والقضايا والمسائل طيب فكونفوشيوس أيها الإخوة هو أحد الأشخاص أو إحدى الشخصيات الأكثر تأثيرا في تاريخ البشر وبوجه طبعا إيه؟ يعني أخص في تأثير إيه؟ الصينيين الذين يشكلون ربع العالم ربع العالم وعلى مدى يناهز بل يزيد عن ألفي سنة فإذا ما استذكرنا مثلا فتوحات ها وألق أو إشعاع الإسكندر المقدوني يوليوس قيصر سيزر أو حتى نابليون بونابرت فإن هؤلاء سيُعدّون إلى جانبه كأشخاص عابرين سريعي العمور الفاس سنة ألفاً سنة شيء عجيب ما سر هذا التأثير؟ يقال يولد الصيني أيها الإخوة يولد ايه؟ الصيني في شعاع في حكومات كاملة مثل حكومة هان ها حكومة أو إمبراطورية هان هذه كانت تستلهم وتستثمر وتستعمل مبادئه وأفكاره وتعاليمه في تهيئة الموظفين الإداريين الكبار والصغار بعض الحكومات أيها الإخوة عملت على تأليهه بشكل نصف رسمي في القرون الميلادية الأولى أقيمت له المعابد عمرت بعض الحكومات بتقريب القرابين له مع أنه لم يكن شخصاً لاهوتيا بدرجة أولى علم اللهوت بشكل طفيف كان يعرفه آه. لم يعنى به كثيراً سؤل عن خدمة أرواح الموتى قال أنتم لا تحسنون خدمة الأحياء لماذا تحنون بخدمة أرواح الموتى سؤل عن الموت وسره ولغزه قال أنتم حتى الحياة لا تفهمونها فكيف تفهمون الموت إذا لم يكن معنيا كثيرا بالمورئيات وبالغيوب وبقضية الإيمان الحقيقية وقضية الدين الحقيقية ومع ذلك أريد له أن يتحول إيه؟ إلى إله وإلى معبود تقرب له القرابين وتقام باسمه المعابد وتقام باسمه المعابد الأماكن المقدسة يختلف اليه الناس ويزورونها ويزورونها الى اليوم ايها الاخوه يقال ايضا ان كل صيني من الصينيين يلبس قبعة كونفوشيوس او قبعة كونفوشوسيه وعباءة طاوية الدرس الماضي كان عن الطاوية فهمنا ما هي هي الطاوية تاويزموس أو توزم آه ويلبس عباءة طاوية وصندالا صندل يعني اه ابوجه او حذائين بوذيين يلبس ايداء بوذيين هذا يعكس لنا مدى التصالحيه والتوافقيه في النظره الدينيه اه او في الفلسفه الاجتماعيه لدى الصينيين على عكس الاديان الانحصاريه كالتي نراها في الشرق الادنى لدينا من يهوديه ومسيحيه واسلام وحتى اديان الهند هي ايضا في نهايه المطاف اديان انحصاريه من الصعب جدا ان تكون هندوسيا وبوذيا في نفس الوقت مستحيل صح في تسامح تسامح موجود لكن أن تكون بوذياً هندوسياً لا أن تكون منوياً وبوذياً لا في لا تكون كنفوسياً وبوذياً وطاوياً وأيضاً ربما في اليابان بإضافة الشنتوية سنتحدث عن الشنتوية في حلقة خاصة وتكون شنتويا وعلى طول الخط ومن المهدي إلى اللحد مع بعض التوابل من الشامانية سنتحدث عن هذا الدين البدائي الشامانزم أيضاً ربما في حلقة مخصوصة بإذن الله تعالى فهذا موجود اذا له تأثير كبير إلى وقت قريب 1905 زالت الإمبراطورية الصينية أه. اختلفت الأوضاع سياسيا أه. كان الطالب يدخل المدرسة أه. يقف مباشرة نعم طاولة وعليها لوحة مكتوب عليها اسم كونفوشيوس مشبكا يدي يلقي التحية في كل المدارس في كل المدارس هذا الرجل له تأثير عجيب جدا جدا على هذه الأمة العظيمة كثيرة العدد المعروفة بالصينيين تأثير تاثير غير عادي طبعا اذا قرانا اي تعاليم كونفوشيوس هنا في قدر كبير جدا جدا منها جمعه في القرون التاليه جمعه اي تلاميذه وتلاميذ التلاميذ لانه كان يعزف عن كتابه تعاليمه يرى ان تعاليمه يوحى بها وتلهم وتعاش ولا تكتب وتدرس كمواعظ رفض مع انه عني بتحرير وتنقيح الكتابات الصينيه التقليديه قبله لكن لم يكتب هو بذاته شيئا باسم المحاورات تقرا هذه المحاورات اتامل فيها تعاليم تعاليم مألوفه افكار شبه عاديه جيدة وحسنة وحسنا ومتزنه لكنها عاديه ليس فيها عمق ساحر مثلا ليس فيها استثنائيه ايها الاخوه فكريه ليس فيها ولذلك ينطرح سؤال حول هذه المساله التي كانت تشكل سرا او لغزا لماذا حظي كونغ فو تسو او المعروف بكونفوشيوس بكل هذا الألق، بكل هذا الإشعاع، بكل هذا التأثير مع عنا تعاليمه وأفكاره مألوفة، وهاديه ليست استثنائيه بالمرة ليست؟ واحد يقول لي آه، واضح أنه نجح في حياته إذن في فرض تعاليمه وصبغ الحياة بها، غير صحيح الرجل مات بحسرته وألمه لأنه فشل سياسياً فشل؟ سياسياً ونجح في نطاق ضيق كمعلم نجاحته توالت بعد ذلك، سوف نرى كيف, كيف تم ذلك إذا ليس هذا السبب ليس هذا إيه؟ السبب آه. لماذا أحرز نجاحا كبيرا عبر القرون لكن بعد إيه وفاته آه؟ مع أنه أخفق أيها الإخوة ومني بالهزيمة المعنوية في حياته آه. ولماذا له كل هذا التأثير إلى اليوم هذا السؤال لا يجد جوابه إلا في معرفة الظروف السياسية والاجتماعية بالذات التي ظهر على خلفيتها الرجل كونفوشيوس أو المعلم الأول كما يعرف عند الصينيين يسمونه المعلم الأول وهو لدى تلميرته أعظم المعلمين والملهمين على الإطلاق في تاريخ الدنيا وليس في تاريخ الصين يرون أي أن السماء لم تنجب مثله، لم تنجب مثله طبعا هذه الظروف يمكن لمؤرخ متخصصة يتحدث عنها في طول ممل كما فعل كثيرون كل كتاب في تاريخ الصين يتحدث عن هذه الظروف لكن باختصار آه. من القرن الثامن قبل الميلاد أيها الإخوة بدأت الصين تتعرض لزلزلة وقلقلة في نظامها الاجتماعي أو بالأحرى في تقاليدها واعرافها الاجتماعية القوية الرصينة التي كانت تؤمن قدرا غير قليل من الأمن والانضباط والسلام والتصالح الاجتماعي بين الناس بدأت تتقلقل آه. لماذا؟ لأسباب سياسية لأسباب سياسية حين جعل كل نبيل من النبلاء في هذه الفترة غدا النبلاء كحكام مستقلين كل نبيل بإقطاعيته عدد من الناس يعملون إيه؟ في هذه الإقطاعيات أيها الإخوة يتحارب مع النبلاء الآخرين يستخدم وسائل في البداية كانت إلى حد ما مستنكره في النهاية انتهت إلى حروب مدمرة وغارات كالصواعق أه؟ تأتي على الأخضر واليابس ما تغر من شيء إلا جعلته كالرميم أو كالحطام الهشيم أه؟ في البدايات الأولى كانوا يراعون أداب الفروسية والنبالة أه؟ في القرون السابقة وفي قرن كونفوشوس وقد ولد الرجل عام الخمسمائة وواحد وخمسين قبل ميلاد السيد المسيح عليه السلام وفي القرن الذي ثلاثة كونفوشيوس ايها الاخوه الإخوة بلغت هذه الصواعق والغارات نستطيع أن نقول قاعها ولا قمتها ليس قمتها إنما قاعها قاع البربرية والهمجية واللا إنسانية ما يقطع بالكامل مع كل موروث الصينيين وعاداتهم وأعرافهم وتقليدهم الاجتماعيه شيء جديد صار اجرام غير مسبوق على الإطلاق توحش يحدثنا تاريخ الصين عن مذابح جماعية في غزوات في المرة الواحدة يسقط ضحيتها ستون ألفاً ثمانون ألفاً حتى أربعمائة ألف نصف مليون تقريباً في المرة الواحدة يحدثنا بعض المؤرخين عن فرصة انتصر فيها بعض هؤلاء الغزاه من الصينيين ها. ها. لصينيين فأخذوا المغلوبين وألقوا بهم في قدور عظيمة يغلي فيها ماء حار ثم أجبروا ذويهم وأقربائهم على أن يحتسوا من حسائهم وعلى أن يأكلوا أيها الإخوة من لحومهم المطبوخة توحش رهيب جدا جدا جدا وهنا طرح أو انطرح من تلقائه سؤال المرحلة كيف يمكن لنا أن نقف عن تحطيم ذاتنا عن تحطيم أنفسنا شعب يحطم نفسه شعب يحطم نفسه طبعا واضح أنه هذا بسبب ماذا؟ الأنانيات الصغيرة مثل العرب اليوم تقريبا مثل الدول الايه العربيه يفرطون في شعوبهم وفي عروبتهم وفي اسلامهم وفي وحدتهم وفي مصالحهم حتى الانيه مش على المدى البعيد من اجل شهوات حكام صغار جدا جدا جداً لا يملكون لا حس الزعامه ولا حتى بصراحه شرف ان يسموا ايه زعماء حقيقيين ايش زعماء او غاد نصوص عصابات تتحكم في امتنا يفعلون كل ما نراه ما نسمعه شيء فظيع جدا أسف. يسمح لأربعة مليون إيه صحيحون يعني يذلوا أمم من ثلاثمائة مليون أو من مليار إيه ونصف مليار إيه المسلمين من المسلمين عفوا هذا هو لكن وضع الصين كان إيه أشد لسه إيه إزراء وأشد حقارة وتوحشا كما سمعتم طرفا منه فانطرح هذا السؤال كيف يمكن لنا أن نتوقف عن تخطيط أنفسنا طبعا الجواب لابد أن يأتي أيضاً إيه من عقل المرحلة من مزاجي المرحلة ليس من خارجها لا نستطيع الدعاء الحكمة بأثر رجعي الآن نحن نملك عليهم إيه اقتراحات وعجوب الذكية كانوا أغبياء لأنهم لم يهتدوا إليها هذا السلوب فاشل في التفكير طبعاً داع الحكم باثر رجعي عقل مرحلة أفرز جوابين الجواب الواقعي والجواب الطوباوي يوتيبياً يعني response آه؟ آه. الاستجابة الطوباوية والاستجابة الواقعية الجواب الواقعي عبرت عنه إيه؟ الفلسفة القانونية أو الاتجاه القانوني وعموما دائما الاتجاه القانوني يكون اتجاهاً ماذا؟ واقعيا فهذا الاتجاه القانوني الواقعي قال لضبط الناس ووضعهم على سكة الانضباط وبالتالي الاستقرار والهدوء والسلام والتضامن وإرجاع روح المجتمع والأمة للأمة لا ينطلق كل واحد كالقطيع المذعور القطيع حين يذعر ينطلق كل واحد في سبيله وربما دهس إخوانه أو بقية الضعاف في القضية هكذا لا قالوا لابد ماذا والجواب كان سهلا عندهم وقريبا ميسورا لا بد من القانون والعقاب قانون تسنينات وتشريعات ثم عقاب قال احد هؤلاء القانونيين الكبار ها؟ بعض الناس ينادي بان يكون العقاب خفيفا ولطيفا واقول لهم لا لا بد ان يكون العقاب محققا للهدف منه والهدف هو الردع ولذلك لا بد أن يكون العقابه في أكثر الأحوال عقابا رادعا هذا طبعا يترك للقانونيين الواقعيون إذا راهنوا على ماذا على السلطات الحاكمة راهنوا على الحكومات الحاكم هو من يفعل هذا الحاكم ايه هو من يفعل هذا وإذا لم يؤمنوا ولم يراهنوا بالالتزام الشخصي ان الإنسان يتحرك ضميره أيها الإخوة آه يتحرك إيه؟ ضميره تستيقظ مشاعره النبيلة والجانب الخير فيه الإنساني لكي يلتزم طريق السوا قالوا لا طبعا الواقعيون كما ايضا إيه يعني ينبغي انصافهم لم يكفروا بكل إيه الانسان امنوا امنوا وظلوا مؤمنين بان في الانسان مشاعر نبيله ودوافع جيده حسنه لكنها اضعف من ان تلبي شروط ماذا شروط ايجاد النظام والاستقرار والسلام اضعف بمعنى انهم في نهايه المطاف قد قيموا الإنسان تقييما منخفضا جدا او نتيجه تقييمهم للانسان كانت ايه منخفضه جدا وهذا التقييم المنخفض للانسان انطلق او نبع من فرضيتين الفرضيه الاولى إخواني هي ان الشر اغلب في الانسان من الخير قالوا الجانب الشرير الجانب الوغد في الانسان اه اغلب واظهر واقوى واشرس من الجانب إيه؟ الخير قالوا في خير في نور بس قليل فيه ظلام اكثر أو من هؤلاء الواقعيون؟ القانيون والفرضية الثانية في هذا التقييم المنخفض جدا للإنسان هي أن البشر في العادة الجمهور يعني في العادة قصير النظر قصير النظر إذا وكل إلى نظره وإلى تقديره المصالح والمفاسد وإلى موازينه فإنه سينظر دائما موطئ قدمي أو حيث موطئه القدمين لا أكثر من هذا تماماً كالأم الحمقاء وافرة الشفقة والحنان على ابنها التي ربما تعمل وتعطي العمل ماذا؟ الصيدل أو الطبيب بدافع الرحمة لأن هذا قد يؤلم ابنها إجراء مجرحية قد يؤلم ابنها ولكن قصر النظر هذا سيتعدى حتماً إلى هلاكه ابنها المحبوب ولذلك لا بد من غله يديها وكفهما حتى يمارس ايه؟ الحكيم والطبيب دوره لذلك يقول قانونينا على الحكومات أن تتدخل وتمارس إيه؟ دورها التقنيني والعقابي بغض نظر عن رضا الناس وسخط الناس لأنهم قصروا النظر لأنهم قصروا النظر نريد أن نحميهم من أنفسهم أن نحميهم من قصر نظرهم قال لك هذا جوابنا طبعا هذا الجواب القانوني يتردد عبر التاريخ يتردد عبر التاريخ توماس هوبس هنا في السياق الغربي أه؟ في العصر الحديث طبعاً ليس العصور الوسطى توماس هوبز هاه هو الذي إيه أيضاً قرر نفس المبدأ قال لك الإنسان بطبيه شرير والشر فيه أغلب بكثير من الخير الضئيل جداً جداً جداً الذي لا يكاد يذكر هاه وكما قلت في خطبة يعني قبيلة إيه أسبيع هذا الإنسان في أعلى درجات تألقه وتحضره وتمدجنه أيبقى هو ذاك الوحش الكاسر هاه ولا يؤمن حقيقة لا بأخلاق ثابتة ولا بقية ممتدة مستمرة أبداً لذلك ينام بعد أن يغلق أبوابه حتى إذا نام في بيته ومخدعه غلق أبوابه الخزنة ولا يكتفي بهذا حتى يجعل مسدس أو السكين تحت رأسه أو البلدة هذا هو إذا سافر يتسلح بكل أنواع الأسلحة ويأخذ معه الحرس إذا كان مقتلع على ذلك قال هذا هو الإنسان ما في حتى في طور مدنية الإنسان كان وحش معتدل أذيم لا بد من غله وتقييده بالقوه والانسان بلغه هوبز توماس هوبز الانسان هو ذئب الانسان هذا يلخص إيه؟ فلسفه إيه؟ توماس هوبز الواقعيه السياسيه الانسان ذئب الانسان نفس الشيء ما. هؤلاء كانوا إيه؟ الواقعيين القانونيين الصينيين تعاليش مع الواقعين الصينيين جنبا الى جنب في عهد كونفوشيوس الموهيون موهزم موهست نسبة المعلم موهيتسو أو, موهي أو موتيتسو يذكر إيه بطريقتين والمهية فلسفة أيضاً اجتماعية أيها الإخوة لكنها على طرف نقيد من الفلسفة الواقعية القانونية قالت الحل من هذه الورطة العمل على ضبط المجتمع وضع على سكة الانضباط والسلام والهدوء والتضامن والتكافل لا يكون بقوة القانون ولا بالعقاب الرادع ولا بما إلى ذلك إنما يكون بماذا؟ إنما يكون بالحب بقوة الحب الانسان كان محب لأنه ابن السماء الصين الحقيقي هو ابن السماء والسماء ما وجدت إلا لإعطاء الرعاية والمحبة للأرض بدليل أنها تشرق علينا كل يوم بشمسها وتمطرنا بغيثها وهكذا والإنسان فيه هذه الروح والإنسان فيه هذه الروح ولخصوا الحل بطريقة حالمة فعلا طبوية مثالية قالوا الحل في أن يستعفف ويتعالى المحافظون الذين يديرون المديريات والمحافظات عن مغانيمهم وكاسبهم ومصالحهم المحدودة في مستوى مديرية وأن يتعالى رؤساء العشائر والأسر الكبيرة عن مصالحهم العشائرية القبلية القصيرة الضيقة وأن يتعالى الفرد عن مصالحه الفردية الضيقة وهكذا يمكن أن تنشأ أمة أن يحب الجميع الجميع عادوا فلخصوا الوصفة الطباوية بقولهم أن تنظر إلى من تحت السماء على أنهم جميعا إخوتك وأخ... وإخوانك طبعا في شو ستحترب هذا المعنى لكن مقيدا سوف نرى بعد قليل على أنهم إيه إخوة لك وأخوات وأن تحبهم كما تحب نفسك كلام جميل جدا بس الطباوي من يفعل هذا لذلك إحنا سؤلكم في شورس، سأله أحد الساسة، هل حقا يجب علينا أن نحب أعداءنا؟ قال الذي قال المسيح بعد خمسمائة سنة، أحبوا أعداءكم، باركوا لاعنيكم، صلوا من أجل الذين يسيئون إليكم. قال هل هذا صحيح يعني؟ أنت ترى هذا صحيح؟ قال كلا أبدا على الإطلاق قابل الكراهية من يكرهك ويعاديك ويسيء إليك ويؤذيك. قابل الكراهية بالعدالة وقابل المحبة والإحسان أو الخير بالإحسان وإلا فإن إحسانك سيهدر عنده فلسفة نصف واقعية نصف مثالية بين الموهية وبينها القانونية بين الاثنتين كونفوشيوس وقفاء أو كونفوتسو ورفض الاتجاهين جميعا وسخر منهما وطبعا كان يتسم إلى حد ما بروح الدعابة كون في من هذا الاتجاه ومن هذا الاتجاه أما الاتجاه الواقعي والمفروض أنه لسه أبعد إيه من السخرياء فقد رأى أن مقتله هو نقطة ضحية فيما يعوزه من اللطف واللياقة والكياسة والرحمة والمحبة والمرونة والمرونة طبعا اليوم الشعب الصيني طبعا هو ينتمي حقيقة إلى روح في الشوش وإلى الطاوية أيضا أبدا هذا الشعب لا تستبد به الروح القانونية على العكس تماماً واليابان نفس الشيء ولذلك أنا حتى في خطب كثيرة خاصة في خطب عن انسانه الفهم الديني أه؟ وشعرت استشعرت بعمق كذا وربما بحدث داخلي أن المسلم المعاصر المفكر المسلم حتى العائلة المسلم المعاصر، الواعد المسلم بالأسف استبدت به الروح التشريعية الروح القانونية خطبة أمس أيضاً في هذا الاتجاه من جاغ بعض الناس هكذا يظن لأنه في عنا روح قانونية روح تشريعية وهذه روح نقول لك هي بحد ذاتها حق في مجالها وفي إطارها حين يتم تعميمها تصبح مثل لعنة تصبح الأمة مثل أمة إيه؟ الفرسيين والصدقيين الإسرائيليين أه؟ وأمة مظاهر وأمة الطقوس شيء فظيع جدا جدا جدا أه؟ تختفي المحبة أه؟ تختفي اليونة تختفي الكياسه حتى وقع. يختفي جوهر الدين الصينيون ليسوا كذلك واليابان أه؟ إلى اليوم إلى حد بعيد جدا أيضا لماذا؟ في إحصائية طبعاً لا توجد إحصائية عن الصين آه. للأسف لكن توجد إحصائية عن اليابان في وسط الثمانيات. إذا كل 24 محامياً في أمريكا قضية نسبة طبعاً آه؟ مش عدد محط قضية نسبة يوجد محام واحد في اليابان لا يحتاجون كثيراً لأنهم لا يحتاجون المحامين وإلى المحاكم وإيه والقضاء في اليابان وفي الصين أكثر هناك ما يعرف بماء الوجه الفيس آه؟ بماء الوجه عندهم كارثه عندهم إيه؟ كارثه امر لا يحتمل ادبيا معنويا ان يذهب اثنان الى القضاء وان يحكم على واحد منهما طب ما المخلص المخلص فالصلح والصلح خير ليش قضاء ومحامي وكذا عيب هب الان حتى عند العربي الاصيل النبيل في العراق والشام ومصر والمغرب العربي العربي الاصيل عيب جدا جدا جدا ان تقاضي ايش من لا ينبغي مقاضاته من اخ او قريب او جار او صديق ولا أو تذهبوا المحاكم اكبر عيب انها لا نفس الان في عرب ما شاء الله عرب العصر عرب الحداثه ما عاد عندهم اي شيء شلحوا كل شيء ابدا امه انهار امه تنحط دون ان تدري انها تنحط على فكره وتذوب امه تفنى ما عندهاش اي بقيه الان بعض هؤلاء للاسف لا دين ولا اعاده وتقاليد عندهم عيب فلا بد من الصلح عبر مفاوضات وعبر حلول وسطاء تدلل انت شيئا واتانا اي عن شيء ويتم كذلك، لذلك لا يحتاجون إلى مثل هذه الأشياء قيل عندهم نسبياً، قيل عندهم نسبياً طيب، فأقنفشوس رأى أن هذا يعوزه ماذا؟ الليان، الرحمة، المحبة، الرقة، المرونة وأنه يتسم به بالفضاضة والقسوة والغنظة طول القانون والعقاب وكل شيء وأتساءل كنفشوس ومعه الحق مئة في المئة كيف يمكن القانون وشريعة القانون والعقاب أيها الإخوة ان تضبط علاقاتي مع زوجتي قانون كمان بعض الناس يفعل هذا ويفشل مباشره طبعا هنا بين المسلمين حالات الفشل الزوجي حالات الطلاق المدمره واسر كبيره أو في اولاد ثلاثه واربعه وبعضهم كبار وصغار لماذا لان كلا من الزوجين او ربما واحد منهما يتحرك وينطلق وينشط بعقليه ماذا قانونيه عقليه هذا لك وهذا لي هذا بحكم الشرع هذا بحكم القانون ويذهبون إلى المحاكم حتى المحاكم اللي مسوية عار عار وحياة فاشلة طبعاً وأول ما تلمس هذا، اعلم أنها حياة فاشلة وأسرة فاشلة المفروض أنها شركة حقيقية أنها شركة إيه وحتى تعبير شك أنا لا أرضى حقيقة لا لا لا في معنى تجاري الزوج أحسن من هذا بكثير سكن وأنس آه وملابس إيش لك ولي في نهايه المطاف لو فكر الرجل العاقل وفكرت المراه لما انا ايه اعمل ولما اكسب ولما ادخل من اجل ماذا من اجل انا فقط هذه انانيه قاتله طبعا لو كنت كذلك فانا زوج فاشل واب فاشل وانسان فاشل حتى وطبعا قطعا ساكون صديقا فاشلا والذي ينشط هكذا هو قطعا صديق فاشل ورم صحيح ومعلم فاشل وجار فاشل إذن في النهايه هو انسان فاشل إنسان فاشل طبعا انسان يموت ما شاء الله في ذهبيه فاشل لكن ليس إنساناً فللأسف الشديد إما أن كل منهما أو أحدهما على الأقل ينشط بعقضية القانوني قضية إمر الحق الحدود الصالمة لا يمكن لماذا أكسب أنا؟ لماذا تكسبي أنت؟ من أجلنا أنا لا أكسب من أجلي ولا من أجل أولادي ولا أنت تكسبين من أجلي نكسب من أجلنا أكسب من أجلنا يعني من أجلي في إطار كوني زوجاً وأباً أكسب من أجل الأسرة ما يجمعونه جميعا هي أي؟ هي الأسرة هذا هو لكن الأسف تسمع وقولك لا الزوجة أي عندها مشروع مشروع آه. مشروع في بلدها في فلسطين في مصر في تونس مشروع عندها تكمله ويحصلوا اصطلاق هو عنده مشاريع مشاريع أي أهبل إيها طلاوي لذلك أنا دائما أكرر ولن أمل من تكرار هذا والله العظيم آه؟ كل شيء خلفه نظري ومبدأ فعليك إذن تجدي تستعلم وتفكر وتستشير وتستنصح وتستخير رب العالمين وتعيد النظر في مبادئك وقوانينك ومنطلقاتك لا تفكرش حالك انت ايه اوتيته الحكمه وان كل شيء تتصرف أنا تصرف سليم غير صحيح اجلس طويلا جدا جدا أحد النظر في مبادئك ومنطلقاتك في الحياه كيف تعامل اولادك كيف تعامل زوجتك كيف تعامل اصدقائك واخوانك اه كل هذا في منطلقات عد كيف تاخذ كيف تعطي كيف تتكلم كيف تقول في منطلقات والله العظيم كلمة أنت تقولها كلمة تقولها عريق تقوله في وراء منطلق إذا لابد دائما أن تفحص وتعيد فحص واختبار منطلقاتك عشان تكون إنسان نبيل الذي يتكامل لعلك تصبح يوما ما أي الإنسان الكامل الرضي المرضي بإذن الله عند الله وعند الناس وعند نفسك اللهم أعطنا ذلك اه نحتاج فكون في فعلا سدد هذا النقد بحقه بذكائه إلى إيه؟ منطق القانونيين حتى مع الجيران ومع الأخرباء والأخوة الأصدقاء بيتاعارب منطقة قانوني لا يمكن يعني منطقة بره الحق لا يمكن هذا مؤلم جدا جدا وجرح وتعيس هذا منطق تعيس بائر هذا ممكن يعني إيه يفيد في الناس الأبعادين حتى في الأبعادين الإنسان الكامل والفاتن هو إنسان متسامح والأديان كلها تعلم هذا وأنا بصحيح آه كثير لا يزال حتى الكرام إلى يوم الناس هذا الناس الكرام كرام النفوس آه من الصعب جدا أن تستدي هو وأن يستوفي دينه إيه على دايا المليم كما نقول لا يحط دائماً كنت أعطيتك عشر تلاف معي تأمين تلاف سامحك الله في ألفين وقال له ما يقدرش هو يخشي من نفسه معنوذين هذا يا أخي ونت سافت منه وقال لا أنا هيك أنا نفسي تجيك سين كريم الصحابة كانوا كذلك والنبي كان يحث على ذلك أنك ما تستوفي إيه دينك إيه؟ كله حط بعضه ومن حط بعضه حط الله عنه وفي الحديث المخرج في الصحيح آه. عن رجل كان ليس له إيه لا عبادة ولا صلاة وكذا رجل عاصي لكنه كان متمولاً مثرياً عنده أموال ما شاء الله تجارات واسعة وكان اي كثير الإخراض كريم أيضاً بعض الناس حتى القرض لا يعطيه يقولك ليه يا استثمر أستثمروا أنا أعوذ بالله منك اعوذ بالله منك من نفسك طيب ما أعطيك ما دين فيش كل شيء يقولك أعطيك دين بفائدة أو أعطيك دين دخلني شريكاً معك الله أكبر يا أخ ما بده يفطر على الدنيا على الآخرة كما قلت تونس ها بده كل شيء يلهط الدنيا كلها نفس ضيقة وهذا فاشل اعرف والله أنا أقسم عليه اعرف أنه فاشل أقسم بالله في زوجة في الزوجية في ك... هو إنسان فاشل إنه إنسان مادي هذا ضيق النطاق ما بده معطوبة كلها مبادئ بدي سيئة جدا مرة ها هذا الشخص قانوني هذا مش متدين هذا ولا محب ولا فيلسوف شوف حياة أبدا ولا يعرف فن العيش هذا هذا إنسان فاشل يعيشه موت فاشلا ها فكان هذا الرجل إيش كثير إخلاص وكان يقول إيه غلمان إذا ها اذا اتاكم يعني إيه من إيه يسدد الدين فان كان معسرا فانظروا كل بعدين ما مشكله وان كان ذو عسر فنظره يعني انساء يعني نظره من ايه من انظره اذا ايه اخره انساه اخره مش مشكله اليوم ما اخترت تعطي اعطينا بعد شهرين نسيه بعد سته بعد سنه ما مشكلة مشكله اخره الهم عنده مسكين فنظره الى يسرق قال تعالى وان تصدقوا خير لكم وإذا حطيته كله تقول له الله يسامحك طيب الله يسامحك بالنص الله قال أحسن إليك هذا مش خير لكم بس عشان تأخذ أجر لا ومش خير لك تأخذ درجات ولك ذلك إن شاء الله في الجنة ليس هذا فقط الله قال خير لكم بس شوف قرآن على إطلاقي لأنه أستلس عليه لأنه قدم يديه خير لكم بالمطلق في الدنيا خير لكم أيضا الآن خير لكم وقت وقتاً تفعل هذا خير لك نفسيا خير لك روحيا خير لك معنويا خير أنت تستثمر في شخصيتك، في روحك حين تفعل هذا تنمو، تتكامل، أنت تتكامل بهذا الفعل قال خيروا لكم الله بالمطلق، من كل وجه خير لكم وعند الله وعند الناس، الله وعند النفس بإذن الله تعالى فكان يقول لهم إذا كان إيه؟ معسراً فانظروا وإذا كان موسراً فضعوا عنه، خففوا عنه فكان عندي، عندي فلوس، بدي رجع الدين طيب كم دينك مئة؟ هات تسعين، الله يسمحك بالعشرة رجل عجيب هذا ما كان يتعبد ولا ابدا كان عاصيا حتى فابوعفه يوم القيامه آه. لم توجد له حسنه الله غير شوفه قال يا رب ولا حاجة لا, لا حج لا اعتمر لا صلى ولا عمل حاجه في حياته هذا صح مسلم موحد الزلمه ولكن ما عندهش حسنات يعني منيتي انه لو وأصحاب واصحاب الظاهر والحروف يعدوا نظر في الحديث الصحيح هذا مخرج في الصحيح هذا حديث صحيح هذا مش كلام معاضه هذا هذا كلام رسول الله في سر في رسائل وراء في رسالة خطير جدا جدا يا جماعة ها؟ تجعلنا نعيد النظر في جوهر التدين كله ايه, ايه جوهر التدين؟ لما واحد إيه حديث صحيح يقول لي كان بصلي و بصوم و ملير و إلى جهنم لأنه إنسان إيه أحد المعروف إنسان إيه مر إنسان مسمم إنسان حقود إنسان غشاش إنسان لئيم بخيل الإنسان إنسان وحديث آخر يقول إيه لا صلى ولا صام ولا له حسنة الله يقول له ابحثونه عن حسنة فقالوا ليس له إلا هذا كان مثلا متمول وكان فالله قال ايه فانا اولى ايه بالتجاوز عن تجاوز وعن عبدي اخرج الجنه دخل الجنة هذا شوف التليون معاملة لازم استفهم هذا لكن الآن اشوف الفهم المنكوس المقلوب للدين يجعل من الدين عبادات وطقوسا سلما لتغول حقوق الناس ايها الاخوه والعياذ بالله نعم ونهب ايه ونهب ما لهم مع ضمير مشتريح كما أقول دائماً ولا أمل من هذا أيضاً كأنها رشوة نقدمها لله هي عملنا مالك وقدمنا لك شغلات لك يا رب صلينا ونقضنا كأن الله يعني إيه بيحبك فيه يعني إيه نركع ونزيد يعني إذا ركعت وسجدت وما ولم تنم روحياً هذا كلام فارغ تلعانك وصلاتك هذه ايش رأيك عاد؟ أنت تركع ونزيد ونسى وانت في الصلاة كمان قاعد تبرمج وتخطط. كيف أخذ حق هذا؟ كيف أظهر على هذا؟ كيف أشر على هذا؟ شهادة زور، ها؟ كيف أضيّ حق هذا؟ كيف أكذب على هذا؟ وبالقضاء، وبالقضاء، أنا هجيب شهود، شهود زور طبعاً، ها؟ هأحرف يمين قدام الشيخ، إيه؟ واخذ هذا الأموال منه، وبتصلي كمان، مستريح أنت من الله مسكي، ومستريح، ضمير مستريح، الحمد لله يا أخي. فكروا هذا إيه يشفع له وإيش؟ ها إذا ما فعل؟ بالعكس هذا يزيد وكان يقمه. أو منقومية أو منقوتي عند رب العالمين تبارك وتعالى. فالمساج القانوني خطير جدا والتشجيع هذا. المزاج الثاني أفضل. فإذا لا يمكن تضبط علاقاتنا مع جيرتنا وقراباتنا وأصدقاءنا فضل عن أزواجنا وأولادنا. بالماذة؟ بالمنطق القانوني. آه؟ منطق الشريعة والعقاب العقاب أو القانون والعقاب مش ممكن قال. كون في الشورز قال هذا كلام يعني يختخر إلى كثير من أيه من الواقعية. ويدعنا هو واقعي. ما في واقعية. ولو حياة الناس صارت مثل هذا. تصبح حجيمًا لا يطاق في أوروبا إلى حد ما بدأ حياة الناس تأخذ إيش والعياذ بالله هذا الإطار إيه الحديدي ما يسمى عندهم بالترشيد ترشيد يعني إيه العقلنا أو التعقيل rationalization) <تصفيق> تعقيل شو تعقيل هو مزاج قانوني بحد يحدد الأشياء بضبط غير طبيعي أعلى من ضبط سيمانتيكي مش فقط ضبط سيمانتيكي دلالي شيء فظيع من الترشيد عندهم حين أي مثلا يسألك أي سائل يقول لك هل تستطيع أن تعطيني كوب الشاي؟ المفروض يقول لك الجوابك الصحيح تقول له أستطيع أتمنطوش. أستطيع، تعطيها أستطيع تقول له هل تستطيع؟ أستطيع إِكَانْتَسْ يَا أو إِهْفِيَلْنِكْتِ ما عمل كابت شيئا ما حبش مش عمل لك هذا تخيل؟ مع أنه لغة هل تستطيع أن تفعل هذا؟ لغة مؤدبة جدا تحفظ ماء وجهي لا تحين شح لماذا تقول أنا كُش حاداً؟ لا ترشيد الأوروبي بتكون شحال. أنا شحال صدقه إلا أعطني من فضلك أبوس راسك وشرمائيتك ميتك أعطني كوب الشاي. إيه ولا لا سأعطيك أو لا أعطيك. أم حنا إيه تحافظ على ما وجهك خلف عباراتي أطبها كذا ومرنا اسمه هل تستطيع أن تفعل هذا وحتى بالهفريك هاي يعني آه آه كنت نزي داس ميكتون آه كنت نزي مش حتى كنت نزي إيه كان داس عند صحه صحه شيء حقيقي جدا جدا جدا هذا ما تنبأ به ماكس فيبر قال لك القفص او السجن الذهبي قفص الذهبي هذا تخلى فيه قال بس قفص في الاخير قضبان ذهبيه بس قفص يا اخي قتلتمونا ليس ليس كذلك أه؟ ليس كذلك باسم الترشيد والعقل انا فهذا خاف منه يكون فشوش كثيرا وهذا مزاج مين القانونيين الواقعيين قال لا اريده لا احب هذا مش صحيح وسيفشل هذا سيفشل لذلك من فعلوا هذا بقوة الحرب وقوة القانون انهاروا في جيل واحد صح؟ الصين جربت هذا وعملوا وانضبطوا الأمور ووحدوا البلاد كلها والولايات وانضبطوا الناس من القانون وانهار كل شيء في جيل واحد ما ممكن يستمر هذا؟ الانسان ليس كذلك يتمرد عليه الإنسان بطبعه وهذا يذكرنا إيه؟ بالكلمة العظيمة لأحدهم مأثورة حين قال الحرب نحن نقول الحرب والقوة الآن والإكراه والسلطة ها؟ الحرب يمكن إيا أن تفعل بها ومعها كل شيء إلا أن تقعد فوقها. تقدرش تقعد فوق الحرب أنت؟ تقدرش؟ مثل النار يعني، صح ولا؟ تريد تفعل بها أي شيء، بس تقدرش إيش؟ تلاقى مزهوبية، تتقرف أسفل، تقدرش؟ وكذلك القوة والإكراه, والإكراه. تفعل بها كل شيء، لكن لا تستطع عن تقعد فوقها. تأسس إيه ملكا أبدية عليها؟ صعب جدا، صعب إيه جدا، بس الأحمق أو يفعلون هذا دائما. جوزيف ستالين حدث سوفيت السابق المجرم هذا طاغيه لما اراد إيه ان ينفذ عيته في بولندا قال له بعض المستشارين هيك بتخوف شديد وبادب طبعا وذعر مذعوريه طيب يعني هل حسبت اكيد ما يروح هل حسبته حساب صعب جدا يقطع الراس في هذه اكيد يقول ماذا عن يعني وتبوت يعني ماذا عن بعض الفاتيكان معروف صوت الفاتيكان ببولندا طبعا قال لهم كم كتيبها عنده؟ أنا رحل. كم كتيب عنده؟ منطق خبي هذا منطق خبي وسخيف جدا. جداً يظن المسألة يتبعون قوة جيوش أكثر؟ كثائب أكثر؟ خلاص الأمور الأخرى ما لهاش أي اعتبار ما الصحية؟ يجب أن تعتبر في أشياء أخر كثيرة؟ هتحدث عنها هنا إيه في أثناء إيه المحاضرة كرومويل الإنجليزي نفس الشيء قال صحيح يقول لي الشعب يكرهوني 95% يكرهونني لا بأس إن كانت إيه؟ الأسلحة في يد الخمسة في المئة الباقية هذول معاهي قال وخالي اللي ما يمنيش أنا هذا إنسان غبي برضو أحمق هذا ولا إليك كروم إليه وين تأثيره؟ معروف كاسم مستحيل هذا يقارن إيه ببوذة، بكون في الشوش، بمحمد، وموسى بعيسى بالمهات مغاندة يستحيل يستحيل نقطة فاصلة فاصلة حقيرة هيك في التاريخ بالنسبة إيه؟ لهؤلاء بالنسبة للشق للآخر وهو الفلسفة الاجتماعية المهية المهزم هذي المهزموس فأيضا نفس الشيء كونفوشيوس قال هذه فلسفة تتأمل إيه؟ يعني أكثر من اللازم أه؟ تراهن على الإنسان وعلى الالتزام الشخصي أكثر إيه؟ أكثر مما يسمح به هذا الالتزام قال أنا بالعكس أنا أقدر عاطفة ودافعية الحب في الإنسان وهي عاطفة ودافع نبيل جدا جدا غريزة نبيلة في الإنسان صحيح أقدر هذا لكن ما عساه يفعل الحب بلا مؤسسات اجتماعية و انت مؤسسة مؤسسه في علم الاجتماع وهذا الحين اصبحت يعني بدهية. مش شرط يكون معناها مؤسسه ايه حسيه ماديه يعني زي كل فاوندشنز هذه لا لا لا لا آه. في مؤسسات اجتماعيه ومعنويه كالزواج وهذه مؤسسه الزواج شفت مؤسسه هذه مثلا آه. وفي مؤسسات طبعا يا حتى شكل حسيه هو بتحدث عن المؤسسات الاجتماعية بالمعنى العام كما الان هو مقرر في السوسيولوجي قلب قال بغير مؤسسات اجتماعيه الحب وحده وما عسى يفعل قال سيفشل سيفشل لان يجي طريقه ولن يفرض منطقه فقال هذا جواب عام هيك واجمالي اه وبراهن الزيد على اللزوم على هي الشخصي لدى الإنسان عكس الواقع الكونفوشيوس راهت زاد على اللزوم على ماذا على السلطه والحكم والحاكم طيب ماذا يفعل كونفوشوس نفسه طبعا لماذا المسألة المساله على فكره هذه مش مساله فقط في الصين ومع كونفوشوس؟ لا, لا لا هذه مساله اجتماعيه دائما في تاريخ الدنيا وفي تاريخ البشر ومساله مش معضله مدام لها حل فليست معضلة لكنها صعبة وإشكالية ومؤشكلة problematic يعني أه؟ مش فقط problem لا إشكالية حقية هي أه؟ ومؤشكلة دائماً تعرفوا لي لأن الإنسان من حسن حظه ومن سوء حظه في نفس الوقت بما يتعلق بهذه المسألة كائن غرائزه محدودة لو نظرنا في الأنواع الحيوانية والإنسان نوع حيواني طبعاً في عنف في عالم الحيوان بلا شك مفترسات، متوحشات، كواسر، مواري عوادي عوابد اي في عنف لكن هذا العنف يا جماعه ما الذي يميزه من عنف النوع الانساني اشياء كثيره بس في رأسها مميز كبير جدا فاقع معظم هذا العنف على الاطلاق بين الانواع وليس في النوع الواحد صح طبعا ما نطلق عنف يعني ضاري اه او مخيف اه او مهول في النوع إيه مثلا إيه الواحد كالاسود مثلا لا لا تساهلوا مع بعضها وحياة اجتماعية ممتازة أو بين النمور أو بين الفهود المركطة أو بين القرود أو كذا لا لا لا, لا العنفون يظهر بين نوعين العسود نوع آخر بصير العنف إلا الإنسان استثناء العنفون نفس النهوة يعني يد عنف من وجه لنوع آخر من الشياطين مثلا القرآن حاول يعمل الكلام هذا ها ونجح مع الناس فهموه دائما إن الشيطان لكم عدون فاتخذوه عدوه أفدت تخذ وذورية طولة من دونهم وقعدهم دونه بأس للظلمين دائما بوجه العنف العنّة والكر وطاقه التدمير ونوازع الشر هذه والعدوان على مين؟ تجاه الشيطان يقولك لك هذا أدوّك إحنا إخوة، إحنا بشر نظلم الأخيرة أشهد أن العبادة إخوة النبي يقول يا بني آدمة، شوف بذكّرنا بنا يا أيها الناس، خلقناكم من نفس واحدة من اب وام يذكرنا بس فيش فايدة لماذا؟ لأنه هنا برضو في سؤال آخر سوء آخر علمي كبير ايضا طب ما الذي يجعل العنف داخل نوع الـ الـ الواحد من عالم الحيوانات أو في عالم الأنواع الحيوانية يعني يتحرك في نطاق ضيق جداً جداً كالمعدوم ويحوله إلى, إيه؟ إلى عنف بين نوعي إلى عنف بين نوعي يعني بين أنواع ما الذي يفعل ذلك؟ ثقافة؟ ما في ثقافة حيوانات تحدث إيش الضوابط اللي عندها؟ الغرائز الغرائز تفعل هذا الغرائز تقوم بدورها وبطريقة آلية بطريقة آلية لو وجد لدى الإنسان مثل هذه الغرائز أنا أقول لكم لن يوجد عنف في المجتمع الإنساني حيكون مثل أنواع الحيوانيه لكن من حسن برضو حظ الإنسان أن عدد وحجم الغرائز الآلية اللي فيه محدود جدا إذا ما قيس إيش بالحيوانات الحيوانات غرائز أكثر صور؟ ومكتسبات يعني عقلها أقل بكثير الإنسان لا سبحان الله غرائز قليلة ومجتمع وعقل وتجربة وخبرة ودراسة وкультور ك كثير ومن هنا طفولة ايش ها النوع الإنساني طفولة إيه الفرد الإنساني أطول ايش طفولة صح بين أنواع بشوف أنتم الحصان، يرد هذا بعد نص ساعة ويرمح لحاله حلو وهكذا الإنسان مش سن ومس سنتين تقريبا 12-13 سنة وبده إيش وفي الحقيقة بحصل حتى يكون في وحسب الدعاه الاسلاميه يبدو مخضع الانسان يعني اذا بلغنا وتحدثنا بلغه ايه مجازيه ان يبقى طفلا اذا قلنا الطفل هو اللي يتعلم ويرشد وينصح ويعطى الاستشاره الى ان يموت يبقى طفلا بمعنى ما قالوا من المهدي الى اللحد هيك بقول لك من المهدي الى اللحد كونفوشيوس قال قال من بطن امه الى القبر إحنا عبرنا اجمل من المهدي الى اللحد تبقى هكذا والذي لا يرى نفسه ايش هذا الطفل الذي يتعلم ويتهذب ويتكامل هو انسان إيه؟ إنسان فاشل حتما سيخفق حتماً سيخفق واضح فهذا هو السبب اذا هذا هو إيه السبب الذي طرح هذه المساله التي ظنت معضله ليست بمعضله لكنها مساله ايه مشكله حقيقه أه؟ مشكله العنف الانساني ومش في النوع الواحد فقط وفي المجتمع الواحد ومش في المجتمع الواحد احيانا في البيت الواحد في الاسره الواحده بالأخ الاخ واخيه بين الابن ايه وابيه بين الزوج ايه والزوجه وين فصل الحين الى درجه إيش؟ الاضطهاد بل ربما وصل درجه الاغتيال والقتل شيء وحيه لا هالدرجه ايش البصير ليش هو فكونفوشيوس لاحظ هذه المساله قال لك ايوه هو هذا السبب هذا السبب لذلك كونفوشيوس قال لك لا يمكن اكون ساذجا اهبل بريالي واوراهن بكل طبويه على ايش على الالتزام الشخصي اي التزام باسم المحبة وفي في عندي محبة طاقة حب كلام, كلام غير معقول لا إذا لابد من ماذا؟ لابد من استلهام التجربة واستنطاق التاريخ واستشارته تاريخي يقول أنا كصين أو كصيني يقول لي قبل القرن الثامن لميلاد كنت مجتمعا أتمتع بدرجة مشرفة جدا من الاستقرار والأمان والانضباط والروح الجماعية هيك كان الصين فعلا لغاية أن أحد أو لحد أن أحد المؤرخين الصينيين حكى عن امرأة نبيلة توفيت في قصرها محترقة لرفضها حين شبت النيران في القصر أن تخرج وذلك بسبب أن الوصيفة كانت قد غادت القصر والتقاليد الصينية العريقة تحضر على السيدة خاصة السيدة الحرة الكريمة من منبت أو من رومة كريمة تحضر عليها بتاتاً البتة أن تخرج تمشي وحدها بلا وصيفة وماتت السيدة وجاء هذا المؤرخ أيها الأخوة أه؟ أه؟ وهذا المؤرخ كان معاصر نكون في يورخ العصور إيه قديمة قبل سعمائة ثمانمائة سنة وأثنى على موقفها وثمنه قال هذا الصح مع أن بعض الناس قد يقول لكن هي احترقت وماتت أليس كلام الأضرت تتساهل آه وعند أخذ بنو ميلين إذا هذا العرف والتخليل إيه القاسي جدا جدا وتخرج ريثما تجد إيه وصيفته قال لا قال سيء مع أنها سيدة كريمة قال كيف هذا هذه سيدة كريمة اشرف لا أنت موت كان في تقاليد لا أقول صعبة لكنها مرعية يطبع بها المجتمع تسمعون نرمليزيشن أو التطبيع شو تطبيع يعني في السر بسيطة جدا جدا عاميه التطبيع هو رضاء أو ارضاء القيام والأعراف والالتزامات مع حليب الأمة هاد. زي ما قلنا لمبارح للاسف هذه مشكلتنا كثة كمسلمين وكعرب في عنا منابع ممتازة جدا جدا في عنا أفكار وهدايات مش هدا هدايات. هدايات ومنطلقات ممتازة لكنها إيه؟ لا تجعلنا نمطلق لا تجعل سفينتها, إيه؟ سفينتها تطلع تمتلك قلوعها بالهواء وتبحر لا، قاعدين رصين إحنا ليه؟ العلوم هذه هذه مواعظ، هذه كلمات كونفوشوس نفسه كان يسخر من مواعظ عمره الحكمة حكمة أنها مركبه معلومات وسؤال وجواب بعض الناس يقول لك كتاب ألف سؤال في الإسلام، خلاص ألف سؤال في الإصلاح كلام فارغ هذه الخطة بسيطة بدائية لابد أن يتماسس هذا. فيحضركم في الشوّس. صح. عبقرية رسول. أنا شرّت لهذا أكثر مرة زمان. ها. بعض الناس إيه؟ يعني ربما لا يلتفت إلى هذا. ها. رسول. جزء من عبقريته. جزء من نجاحه العجيب جداً جداً. وهو نجاح نجاح مش مش عادي. ها. الحمقى طبعاً اليوم هتفكر فيها. الحمقى المغرورون. والمنتفخون كالبالون، كالمنطاد. آه. اللي بيجوا يحقرو. الإنجازات اللي هي فوق حتى خيالية. أقولك إيه محمد محمد خضع لي كذا محمد عملك والله إيش فعلي موم؟ أنت إيش تفعل يا بلي أحمد؟ أنت إنت صحفي أو قادم متفلسف أو دكتور في إيه في الجامعة أو أستاذ؟ أنت ماذا فعلت؟ أنت ما طلع حتى من تحت إيده واحد إيش يصلح المجتمع وسام في إصلاحه؟ أنت فاسد ومفسد ولا قاعد تعمل حاجة؟ إنسان مخفق ولوزر بجلوزر ده أنت, انت فشل كبير فشل كبير وهذا الرجل سامي محمد هذا هذا أخرج أمة يا رجل وحمل حضارة مدنياته وحضاراته وأشياءه ومدن اه وحواضر عجيبه وعلوم وثقافات وفلسفات وفنون وانقذ حضارات اخرى بامته التي إيش أخرجها اخرجها ما حده الى النور شيء هائل مخيف مش طبيعي على فكرة جرب انت جرب ان تنجح إيش في اسرتك وتفشل مش تنجح في امه لم تكن اصلا تخرجها عمليه معجزه فعلا شيء مذهل جدا جداً لكن حقارة الانسان لأنه في ذاته يكون انسان حقير وغير جدي مش انشئوا هم جدي في تناول الاشياء تجعله يحقر العظيم إنجازاً كان أو شخصاً أو حدثاً أو تاريخاً ويست يعني يسترقع يعتبر قاحلاً مش هيك الأمور مش هيك ويبدأ إذا قلنا اليوم يدعي الحكمة بأثر رجعي كان على محمد أن في عالم السياسة تدرك يا أهل أنت قبل ستة شهور لم تدرك هذا أدركته بعدها غرف كتابي أو كتاب فلان أو كتاب فلان المترجم الحين جيت تتفنّس على محمد أنت وتعلمه عشر 14 عشر قرض إيش هذه ما في مصداقية أخي لذلك تجد ان الناس حتى اعداء الامه واعداء الرسول على الإسلام من العلماء الاثبات انو يكونوا أكثر اكثر انصافا واكثر ايجابيه في تقييمه الى انجاز الرسول والخشيه عجيب هذا الشيء النادر ليس له مثال في التاريخ مثل ما قال ايش جي لك ما مالوش نظير هذا مالوش نظير في التاريخ اللي عمله معجز جزء من عبقريه رسول الله في هذا الانجاز الضخم الفريد المعجز حقيقه انه فلم معجز آه انه رغم انه كان يدعو الى مبادئ مثاليه مثل غيري مثل يعني حتى يحب أخيه ما يحب نفسه هذا ما بدأ مثال كثيرها زي ما بقولوا صعب جدا جدا. من تقول أنا آه أحب أخي ما أحب نفسي ماذا صعب جدا من يزعم هذا؟ من يستطيع أن يزعم هذا؟ من أصعب ما يكون؟ لكن نجح أيضا وخلق أناس يفعلون هذا في أبهى صورة. طب كيف؟ آه لم يكتفي فقط إيه بالمواعظ أن يعظ بالأخلاق والمبادئ لا. كأنه في نفس الوقت آه مباشرة يضفر. هذه الدعوه المثاليه بمؤسسه عمليه يمؤسس الشيء النبي وكان يحرص على هذه المؤسسه تخيل ونجح وكما قلنا عاد ثورة فرنسية نادت ايه بالحريه والاخاء والمساواه ممكن نمؤسسها الحرية سهل جدا اسهل شيء اول, أول ما انجزته وانقلب عليها للاسف لكن الاخوه كيف تمؤسسها لم ينجحوا فاكلت الثوره ابنائها واكل الاخ اخيه وهذا صحيح وقصل ها قصل الجلاد الان قاص له غيره الاخير حتى روبسبي وداندونتك ذا راحوا ما قتلوا الاف عشرات الالاف من الناس الرسول لما نادى بالاخوه وانما المؤمنون اخوه ومش عارف ايه لم يكتفي بهذا المسلسل والدين القران ما اساسها كلام صحيح القران ما اساسها كيف ما اساسه بقول لك ايوه تتقاسموا عندكم الآن فعلوا أنت اخوه يتحمل بعضكم إيه؟ عن بعض في ديات في دماء دماء في عقول في قروش واحد قتل واحد جرح كذا تدفع معاه كانك انت أخوم الدم للدرجة هذه قال لك وبعد طيب اموت ها ضمن الورثه يموت ترثوه ضمن الورثه يعني مؤسسه حقيقيه حقيقيه فعلا هذه المؤسسه مكتفه أخوة, اخوه اخوه ها انا اقول لك المسلمون احيانا أنت بتلاقي مثلا خطيب بجموعة بسيط جداً جداً ولا يعرف فعلاً مفعول لكن يشعر به مثلاً الجمهور أنه صادق ونسى الرباني وطيب يعني وقع القرآن بخشوع يقف هذا الخطير غلبان ومعندوش حتى شهادة عن يا إخوان إخوانكم في العراق وفي فلسطين تلتأل بألف يورو من ناس فقراء غلابة رأي واحد بطلع 500 يورو مرتب كله ألف يورو مسكين أعطى نص شهر في لحظة كيف يتم هذا؟ كا. هذا الفعل نفسه ها تحويل الشعارات الى التزامات عمليه ها بعض الناس عاد يفعل ما هو انجح انا مثلا ما بحبش على الشيء هذا بعرف وناجح على فكرة لا ما يكتفيش بالقول مرتب له 10 20 واحد يروح يحفر صندوق بلفه على الناس وقبل الصلاه كمان عشان ما يكونش مستعجل يروحوا وكل جمع يجمعوا اموال هائله راينا هذا مثلا احنا في فرنسا في ميلوز ها واشتروا مكان عظيما وبنوا مركزا هائلا جداً, جدا خطيب متواضع وغلبان وطيب ها مأسس ما اكتفىش بالوعظ زي حالتي شوي أنا نظري برهن إيش العقل والدافع الذات وكذا بحب بشي هذا مش كل الناس زي هيك هيك ذروش ضعاف الناس ضعاف عن هذا كون في شوش أدرك هذا الشيء ولذلك أنا واقعيًا هو معلم حقيقي واقعي قالك لا حب واحد ما ينفع لابد إيش نعمل قال آه قال نحي التقاليد نحي التقاليد ما التقاليد موجودة التقاليد ماتت ولم تفي بشرط إيش تلبية إيش الواقع بإحيائه وإعادة ترميمه مثلاً أدرك أيضاً هذا لذلك هو إيش قال؟ قال شرطان لابد من توافرهما ما؟ ها؟ في إحياء التقاليد طبعا بلغة عصرنا العلماء تحدثوا عن نوعين من التقليد التقليد التلقائي والتقليد المدروس التقليد التلقائي كان الذي كان يهيمن على الصين ويحكمها ويلهمها في قرون قبل الثامن الميلادي هذا اسمه تقليد التلقائي اه هو المفروض بعد فتره دائما انه كل تقليد يتحول الى ماذا الى تقليد تلقائي صح تماماً كل التي تصبح ايه اشبه بالتلقائيه مثل فعل إيه؟ المشي فعل قياده السياره والمصحيح الرد على إيه؟ المتحرك وضرب حتى الارقام مرات ها الاله الكاتبه مثل مشهور جدا جدا جدا اتكلم معاكم شنو اه تعلم شاخ في البدايه مدروس وواعي وفي مبدع فيه أه؟ وانا احط الاصابع كيف احركها ايش كذا كيف النخره تصير كيف كذا بعد فتره ها؟ يصبح إيه؟ غير واعي يصبح تلقائيا كذلك في المسائل الاجتماعيه اه تبدا مدروسه اصطفاائيه واعيه وتنتهي ماذا وتنتهي تلقائيه غير واعيه تصبح كانها غرائز تسمى في لغه بعض علماء النفس الاجتماعيين بالطبيعه الثانيه سكند نيتشر هناك الطبيعه الاولى وهناك الطبيعه إيه؟ الثانية الثانيه كونفوشيوس في هذا الصدد طبعا اكد ان المراهن على الطبيعه الاولى خطا كبير كما فعل من المهيون، الفلاسفه المهيون قال لا تراهن على الطبيعه الثانيه والطبيعه الثانيه مش سهله بدها شغل ليل نهار ومن المهدي الى اللحد قال شغل دائم قال انا نفس الشيء قال انا ادعوكم انا تقريبا لا أنا نفسي نجحت الا في مبدا واحد من الاباد الخمسه اللي بدلكوا عليها واحد قال بقدر اقول نجحت فيه لسه مش ممي ممي. متواضع كان, كان وعلمهم التواضع قال المسألة بدها إيه؟ عمل متواصل نحن نقول بلغتنا أيضاً المجازية السهلة هذا الطريق، طريق التكامل مثل طريق القائد قائد السيارة أو سائق السيارة على خط سريع ما في ذلك أنا أيش خلاص أخذت اللانس واخذت السرعة اياها أنام، تموت في لحظة تدمر في لحظة تبقى من أول الطريق لاخره في منتهى التيقظ، انا بالصحيح؟ آه. آه. والانتباه لحظة واحدة ما تدمر كل شيء كذلك الإنسان آه. طيب، فالتقريد إذن إيش؟ التلقائي هو التقريد القديم لماذا فشل؟ لأسباب, كثيرة. لأسباب إيه؟ كثيرة الآن لا نريد أن نتخلى عنه، نكون في شكل الكلام لا نستطيع أن نتخلى عنه، جربناه ونجح وهذا الإنسان الواعي وعلى فكره هذا هو سر الثبات العجيب يُسبَّف الغرب مش ثبات، الجمود. الجمود الجمود في الثقافة الصينية الجمود في الفكر الصيني الصيني أصلاً يفخر بهذا، يعتبره منبع فخري. لانه عندي تقاليد سلوكيه واجتماعيه وفكريه عمره الفا سنه الفين وخمسمائه سنه يقول لك افخر هذا فخر لي الغرب يراه شيئا ايش يعني يزدر ويحقر يقول لك اجيب هذا ما بتطورش المنطق مختلف شوفت؟ لذلك برضو كون في الشورس الان هنشوف آه. آه. راع اشياء او درس اشياء معينه منها ضبط المصطلحات ضبط اللغه بضبط المصطلحات تكلم عن جمود تكلم عن حداثه او تحرر قال انا ما اخافش المصطلحات بدنا نتحدث في الأول ماذا تفهم الجمود وماذا أفهم أنا منهم عشان بعدين نتكلم نشوف مين على حقه ومين إيه على باطل هذه مسألة أطيفه جميلة وصابق فيها وعنده كان فيها استبصارات سابقة لتاريخه وزمنه فقال إيه؟ قال التقليد الآن بدنا نبعثه لكي نبعثه لابد أن نبعثه مدروساً مستهل وتلقائي صح هذا كلام صحيح ومتكلم عن تقليد ولما نقول تقليد بدنا أنت تتحدث الآن عن ماذا عن خلق سلوك أو سلوكات أو مزاج لإيه لأمة لشعب لجمهور مش لشخص. آه. الآن بيتوسع بعضهم يقولك ايه تقليد عائلي. مش بمعنى التقليد الاجتماع انتبهوا. آه؟ آه. فلان له تقليد لا مش بالمعنى السوسيولوجي، غلط. أما كلمة تقليد في علم الاجتماع أو الأنثروبولوجيا لا دائما تراعي ماذا المجموع، الجمهور الشعب كويس. فا وطبعا هذه اللي تبدأ زي ما قلنا إيش من فرد، ولا تبدأ بطريقة حدية ما فيش شيء في التاريخ على فكرة يظهر بشكل حد وانتهى بشكل حد غير صحيح كل شيء يظهر إيه بشكل انبثاقي شو انبثاقي؟ مثل النبتة مثل الجنين كيف يتم الانبثاق؟ شيء أنا في شيء أنا خطوة في خطوة نحو التكامل هيك هو أما بشكل حد هيك هو في هيك هو ما في زي واحد في التاريخ ما فيش فالظاهر إيش نعمة في الشيء لعليكم تكون خطبة العيد آه ما فيش كمان إيه ظاهرة وائد ظهرت إيه بحدث فردي كاي كلام فرد فيش ظاهره اجتماعيه اجتماعي تفصلها كذا غلط علمياً فهو قال لك إيه هذا التقليد اللي تلقاه الآن نريد أن نحيه اخذين في الاعتبار أمرين الأمر الأول أن يكون التقليد المحيى الآن المدروس أو الواعي أو اليقظ أو الداري لابد أن يكون أه مشكلاً استمراراً للتقليد إيش البائد لأن الناس أيضاً لا يقبلون ان ينبتوا إيش عن ماضيهم بالكامل تاتوا بشيء جديد من فراغ يرفضونه مباشره شوفوا الان مثلا آه. آه. آه. اين موقف ايه الفكر الغربي او الاعتقاد الغربي الموقف مثلا ايش او من الكتاب المقدس مثلا في بعد في بعد كبير بس في البدايه ما كانش شيء بالعكس آه. في تقارب شديد جدا جدا جدا لان الناس لا يبدؤون من عدم يعني مثلا ما يسمى ايش بالهيمنيزم أو نزع الإنسانية أه؟ في السياح الغربي لماذا يشوفهم؟ ما هو كان؟ بعث الماضي بعث الماضي الأنسان الغربي هي كانت بعث الماضي بعث التراث الإغريقي أه؟ المسيح اليهودي والرماهي لحد ما بعث الماضي وأخذ الشيء طيبة وعادت تأويلها وإنتاجها بما يضمن إلى أنه فعلا في التراث الإغريقي بالذات كان في مركزية للإنسان فأنت أخبرنا إينا هذا؟ ما بدأوا من فراغ؟ ما في شيء من فراغ إحنا الأم العربية مبتلى بحبة هبلان والله العظيم الاهم جننني الشيء هذا اقسم بالله لأنه مش مثقفين مش, مش دارسين حاجه ببغوات ببغوات لا يفهمون شيئا هذول مثل ايه ضرب زيد عمرا تعرفوا القصة هذه تماما هاي الحماقة تنطبق على هؤلاء والله العظيم ضرب زيد عمرا بعلمك اياها ضرب فعل ماض من دد, دد, دد, دد هذي دائره فهي فعل مفعول تقول طب ضرب سعيد ايه سيدا اقول لك ضرب فعل ماض كذا سعيد ما بعرف سيدا ما بعرف في بعض العمالة الأزر كانوا زهيك لك بعض طلاب الأزر كانوا زهيك طلاب صغار اسمه صارا ما يعرفش هذول زهيك نرى شو مثال اسمه إيرينوسيانس إيه هومن إيمانيزم إيه الإينلايتمنت أو الفكيرونغ الغربي ما يستطيع يستوعب أي شيء غير المثال المدروس ويأتي يطبقه في غير نطاقه آه؟ الجغرافي والزمني حتى تكنولوجي وبيدو يطبقه كما هو مجنون أنت وإذا ما طبقه مسكين ما عاد عنده ما يتحدث لا عن إيه؟ تنوير ولا عن نزع إنسانية ولا عن نهضة ما يقدر إش لأنه هذا يا أخي هذا الإنسان مستنسخ بليد هؤلاء يريدون مننا مثلاً أن ننقطع عن ماضينا بالكامل يسخروا من محمد ومن الله ومن القرآن ومن عرع وبكر ومن كل تراثنا يبدأ بداية جديدة التحم بحصرك أحمق يا أخي أنت والله العظيم أحمق أنت يا من يتحدث ما بعرف ما, بعرف ما الذي يعني لا تزال تستمسك به من قيم جيدة في الحياة إذا بتستمسك مثلاً بقيمة اسمها قيمة الوفاء الزوجي مش من فكرك يا أهبل هذه ولا من فكرة غربيين هذا من فكرة مجتمعك الإسلام العربي من تقاليدنا هذه صح ولا لا انتبه لو زوجتك بدأ ايه تأخذ بأفكارك انت تأخذ بيها من من الآن تخونك صح ولا لا من الآن بروح تجرب ليش تجرب يا حبيبي لأنه هيك في مبادئ في الحدث الغربيه صح ولا لا إيه بتقوم أنت باحترام إبرك إليك إنه إبني يحترمني وطيعني وكذا كذا هذا مش من الغرب يا بابا إبنه في الغرب بحط صور مايتو موجا وعادي صار عندهم هذا عادي قبل بس عشرين سنة كان عندهم عيب في بريطانيا بالذات إذا واحد يرفع حذاء وهيك شوية فجوا واحد ودا على المحكمة هذا مش يتكيت هذا ممنوع على الله لا قدام ستاد شوفناهم قدام أبو ستاد شيخه كذا وكذا تخيل أحمر آه. آه هذا لك. فأنت لا تستطيع لا تست أنت فعل أي شيء إذا بذلت أي من جذورك بس هذا عايش مفصول ومش فاهم شو بحكي هو ها والامانه والاحترام والجديه والتقوى والرحمه هذه كلها ليش من تراث الغربي ما في حدا سمعك لما انت تبش به وتعظ به من تقاليدنا وتراثنا إحنا صح ولا إحنا طبعا ها. ممكن تلاقي تكون, تكون, تكون انت أي فقير غلبان مش لاقي الخبزه ها. اللي علمك عمك الغلبان العامل بيشتغل كل يوم عشان ساعه عمك ليه تزب يعلمك عمك هيك تراثنا بيقول اه انا عم وهذا مثل ابني ابن اخوي اليتيم او الاخ فقير بعده في الغرب صعب جدا هذيف عليه ابن اخو لا في شغله في ابن اخوي, أخوي شيء مرهات صح ولا لا لبنت مرات هنا في حالات بنفسه كثير كمان ها بسكنوا مع ابائهم فوق سن 18 بيدفعوا الاجره الشهريه انا ابوه بقول له انا مش لازم نيسكنك عندي انت لعند 18 خلص باخذ مساعدتك من الدوله بعد هيك تستخدم نفسك تطلع برا او ادفع لي بدفع الاجره يا رجل صار زي هيك المهم نرجع اقول لك تشكل استمرارا وامتدادا سلسا مع الماضي الشرط الثاني وهو ذكي جدا طبعا وبذكاء لاحظوا كنفوشيوس قال لكن لو كان هذا الاستمرار تمامياً تطابقيا ستفشل محاولتنا فالإنقاذ لماذا؟ لأن تقليد الماضي نفسه هذا هو الذي انتهى إلى ما نحن فيه هو صار هيك أخذ دور يعني هو وحين استنفذ أو استنفذ أغراضه ها؟ واضح؟ زي ما قال اه قال إذا كان جواب المشكلة يستند إلى السبب الذي ولدها فلا نصل إلى جواب. صح طبعاً إذا أنت بتك إيه؟ تجيب لي إيه؟ أه؟ جواب من نفس السبب اللي ولد الإشكال كيف حتى تجيب لك أن تجواب عن المشكلة الاجتماعية؟ مستحيل فكنت شو سفهم هذا؟ قال لذلك وكان مريناً صح كان يقدر أه؟ وربما يبجل حتى الماضي لكن بذكاء مش بتقليدية كاملتها ما لا لا قال على أن نعيد مواءمة هذا التقليد بما يفي بشرط استيعاب الجديد في شروطنا وظروفنا وأحوالنا يعني هذا يسموه إيش التجديد وعشان نكون دقيقين، واليوم نشوف كيف بحاول يعلم الصين ويمكن يعلمنا أن نكون دقيقين جداً جداً في ألفاظنا اليوم تلاقي مفكر مسلم المصلحون الإسلاميون والمجددون والمستحدثون والإحيائيون وكل عندهم، في فرق اهبل المجدد شيء، المصلح شيء، الإحيائي شيء، السلفي شيء، السلف الأصولي شيء كل مصطلحات دقيقة جدا جدا جدا، صح ولا؟ حتى من حيث اللغة في فرق بين المجدد وبين إيه؟ بين المصلح فإذا قلنا إنسان المصلح، reformer يعني آه آه كلمة مصلح المفروض إذا بنستخدم الكلام في موضعه وبنجيبه إيش من مكامنه المفروض أن المصلح هذا ينطلق من فرضية أن الموجود كما هو كما هو آه صالح للعمل لكن طرأ عليه عطب طرأ عليه إيه؟ عطب فنريد إيش؟ أن نستعيد أو كما هو فبيكون منظوره يستلف في الأخير صح ولا لا أو بيسموه أصولي منظور أصولي لما تقول لي مجدد آ إلا أن نعرف ونلعب لا المجدد هو الذي يعيد الشيء إلى ما كان عليه مش دائما، مش صح مش شرط مش شرط بالمرة مش شرط بالمرة ليش ويجي مثال البنايه قال لك بنجده إيه ممكن نجددها ونعطيها مظهر مختلف تمامًا إيش رأيك طبعا المثال بيجيبوه وبغرونه فيه انفسهم فيه قال لك بنايه ما معنى تجديد البنايه مش نهدمها و rebuild واحد بناء جديد هذا بصير هذا بناء جديد مش تجديد لكن تجديد البناء انك أنت عيش تزيل عنه الاغبره والاتربه وتعاود دعمه وتقويه وترجعه على حالته الاولى مش شرط لا مش شرط ممكن استعيب بأشياء انا باشياء جديده اغير ايه الواجهه اغير الالوان اغير في اشياء كثيره ولماذا صحيح؟ في الداخل كمان أغير الشبكات وغير كذا وأعيد حتى مخطط الشبكات بشكل أكثر عصية ويخدم ولماذا صحيح؟ ومواد الشبكات كمان مش شرط تجديد عملية أكبر من هيك مش عملية فقط زخرة فيها دول لهذا وهذا التجديد في الدين المهم فنرجع فقال إيش؟ لابد من استفاء الشرطين لابد من استفاء الشرطين جميل هذه كانت بإيه؟ البداية كانت هذه إيه؟ البداية كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن ذلك؟ قال لك في عنا إيش مقدمة عامة هيك وحنشوف تفاصيلها مقدمة العامة تكون بالإصطفاء الفكري لا نبدأ هكذا إحنا هذه المسألة عفوياً ارتجاياً أو اعتباطياً لا لا لا لا قد يجلس الناس الكبار هو واحد منهم طبعاً بلا شك وهو كان هو زعيمهم إلا ما يكون أوحدهم يجلس هؤلاء وينعمون النظر ويوطلون الفكر في مسألة ما هو القدر اللازم والواجب أو المنبغي اصطفاؤه من الأفكار والقيم والمبادئ من التقليد عموماً آه لترميم حياتنا لإنعاشها لتحسينها ما هو؟ يمكن أن كل شيء يمكن أن كل شيء ولا ما كما قلنا لا نبدأ من صفر فلازم ننتخب كونفجوز قال هذا ضروري ضروري أن نبدأ هذه البداية آه وهذا طبعا في مستوى الفرد كما في مستوى الجماعة دائماً فعلاً شرط أولي قال بعد ذلك لا يكفي فقط هذا الاصطفاء والحديث عنه والتبشير به أو كتابته أو تعليمه قال لا يكفي هنا عاد المأسسة قال هنا لابد أن يتضافر المجتمع كله في الأسرة في البيت قال. المدارس رسمية وغير رسمية المعابد المسارح قال الشوارع المحال التجاري قال حتى المهرجانات كل هذا لابد أن يعكس هذا القيم المنتخبة هذا شيء جميل، وهذا فكر جميل. هو يتحدث الآن عن شيء أنا بسميه صناعة الثقافة. كيف تصنع الثقافة؟ كيف تتحول عقيدة أو مبدأ أو, إيه أو منطلق إلى ثقافه هذه صناعة الثقافة. وفعلاً هيك يتم صناعة الثقافة. وهذا يأخذ أجيالاً طبعاً، يأخذ فترات ويأخذ زمنية طويلة كما يقول علماء اجتماعي. يأخذ زمنية لكن هي البداية الصحيحة. هذه البداية الصحيحه الصحيحة. حتقولي هذا أيضاً إيه يقتضي لو أنعم النظر في باطنه يقتضي نوع من الاراده السلطويه او السياسيه صح في زماننا هذا يقتضي اكثر طبعا تدخل لارض السياسي ليش لأن الارض السياسي أصبحت تقريبا محتكره حصريه لكل شيء تحتكر التعليم والاعلام والاقتضاء تحتكر الثقافه حتى بصراحه الى حد بعيد جدا ايام كوفوشوش لا في نوع يعني من الفصل النسبي او من الحريه النسبيه لهذه القطاعات فقال لابد كلها تعمل في وقت واحد متآزنة متضافرة تصور ها على صناعة هذه الثقافة الجديدة اللي هي إيش نوع من إيه من التجديد والإحياء للموروث القديم للتقليد التلقائي لكي يصبح إيه مدروسا وينتهي بعد إيه بعد حين جيل جيلين ثلاثة بتقليد إيه التقائي يصبح سلسا يصبح سهل جدا جدا على الناس في البداية يكون صعبا كما في حياة الفرد كم في حياة الفرد زين أقول له طابع وكلم فقال إيه لا بد من اتخاذ هذه الخطوة هناك طبعاً إيه خمسة معالم أصيلة في فكر كونفوشوس تفصل لنا هذه الجملة العامة اللي حول نقولها هي كمقدمة المبدأ الأول يسمى بل ال جي إن أو جين يسموها يكتب إيه جين إيش هو الجين هذا؟ هذا يا إخواني بمعنى العلاقة الرشيدة الطيبة مع الآخرين كيف ممكن نترجمه وهو هذه تركيب من كلمتين جزء مأخوذ من انسان من كلمه انسان عندهم بالصينيه جزء مأخوذ من كلمه اثنين انسان اثنين يعني انسان مش وحده انسان وفي ايش اخرين معه فالجن هذا او الجين ها او الجين في فلسفه كونفوشيوس الاجتماعيه ها هو تعبير عن هذا بمعنى ايش الاحساس بالآخرين مرعاة الآخرين إدراك أنك تعيش وتتحدد هويتك بالآخرين وضمن الآخرين يعني باجتماعيتك بعض العلماء الشراح لهذه الفلسفة قال ممكن نترجم هذا سلبياً في ترجم إيجابية في ترجمة سلبياً آه. نترجم هذا إيه؟ سلبياً آه. الترجم نفسه سلبياً آه. مش الشيء نفسه سلبي آه. بالقول المأثور جداً عن كونفوشوس لا تأتي الآخرين ما لا تحب أن يأتوا إليه هذا شيء سلبي أنا قلت في الخبب السنسيت قلت التعبير النبوي في شيء متفرد عن كل ما نذكرنا باستثناء تقريباً إيه تعبير عيسى عليه السلام إيش هو كلها باستثناء تعبير عيسى تعبير سلبي يعني. لا تفعل لا لا كذا لا كذا لا كذا الرسول ما قالش هيك إيش قال حتى يحب لأخيه تعبير إجميل أقوى عظيم جدًا مش المسألة إيش أنني أكوف شري عنك والذي أحبوش يقع إلي آه آه مش هيقع لك هذا هذا نصف الخير هذا بصراحة ونصف السلامة هذا ونصف التكافل لا مش هيكه بس أنا سأحب لك ما أحب نفسي مش فقط إيه وطبعاً أنا لا أحب نفسي الشر بس سلبي يدخل الجافي قطعاً ولا ما صحيح؟ سلبي فتعبير النبي أكمل بكثير لذلك دستور هذه القاعدة الذهبية بصراحة هو الحديث النبوي إذا العالم الحين بدون أنتخ كثقافه هيك عالمية لازم أن تأخذ تعبير محمد ليس تعبير كنفوشوس ولا تعبير بوذا ولا تعبير التوراة ولا تعبير كذا ولا تعبير زردوش لا تعبير رسول الله محمد النبي العربي حتى يحب لأخيه ما يحب نفسه تعبير ايجابي هذا ليس سلبي فالجين هذا والجين تعبير السلبي عنه هو هذا ما قال ليش لا تأتي الآخرين ما تكره أو ما لا تحب أن يأتوه إليك كويس، الآن قال لك هذا ايه الجين يترجم في شكل عملي، شخصي، عياني الشخص الذي يُعكس فيه هذا ايه الروح وهذا المزاج بسموه تشون تسو نحن قلنا تسو معناها معلم يعني، يصبح هذا معلم هذا اه؟ من الناس الذين يقدروا يحطوا أسس للمجتمع تشون, اه؟ تشون تسو إيش هو تشون تسو؟ هو الترجمة العملية الشخصية العيانية لمبدأ الجين هو هذا ولذلك يترجم تشونسو بالشخص السامي النبيل أو الشخص السامي الخير أو شيء كهذا يعني هذا الشخص قال لك من أهم خصائصه ينطلق دائما من احترامه لنفسه كم في جس بقول الذي يلزمه احترام الآخرين وهذا معنى عميق وممتاز اجتماعيا لا يمكن تجد شخصا يحترم الناس إلا وهو في ذاته محترم أنا بقول المحترم يحترم مش ما يقول هذا مبدا عادي مبدأكم بقول كلش عادية بس برضو فيها عمق وهذا مبدا عادي بس فيه عمق شديد جدا جدا يعني مش ممكن واحد ها يظفر بابن نيشان أنا انا محترم وهو راح يحترم الناس كذاب هذا ليس محترما هذا اللي بتطاول على الناس وبيحرج الناس وبيكسر خواطرهم وبهدلهم ها وبتعدى على في اعراضهم في ظهورهم او وجوههم حتى بالاخير بخيبهم ها هذا انسان غير محترم يا جماعه غير محترم هو في ذاته هو محترم واكيد في ذاته انسان مخفق وفاشل وناقم على نفسه طبعا ناقم على نفسه اشياء محدده في شخصيته ومش قادر إيش يتخلص من الرقه المسكين بخلاف المحترم اللي راضي عن نفسه وعن قدره ها وهذا طبعا إيش مش يتقاضى يتحسس جدا جدا جدا لمحترميته ما يسمح لاي انسان تحت اي ثمن وتحت اي ظرف انه إيش ينال إيش من محترميته عنده سمعته ها؟ وشرفه وماء وجهه بالدنيا وما فيها بيخسر ماله بس بيخسرش إيش؟ يحترم له نفسه أو يحترم الناس إلوه ما يرضاهش مش ممكن أن يحط نفسه في موقف معرج أن الناس إيه؟ تنظر إليه ولو في الباط أنه وشخص حقير أو نادي أو سافل أو منحط لا يمكن يعني كيف؟ ممكن يكون صاحب سلطة هو معنوية أو, أو, أو مادية على الناس أو على من حوله، على الفرقة اللي حوله وصير في خصام افترض الخصام حول حقوق حول أموال حول أي شيء هذا الشخص المحترم أنا بقول لك ممكن يعرف نفسه بيقين أنه صاحب الحق وأنه المظلوم أقول له والله يبدو حدث خير في الحساب كم لك أنت يا أخي؟ يقول لي كمان إيه ثلاثة آلاف يقوله. صح ضبطت هذا, هذا أنت؟ أنا لم أضبطه ضبطه تفضله يعرف أنه كلام كل فارغ هو ضابط مليح ليش طيب؟ ما بدوش يناضل ها وبدوش يجاهد حتى لاقى بعض الناس في ظن ايش انه إيش استغل سلطته وهيمنته وتغول حقوق الناس ما يرضوش هو وهذا يخطر على باله الناس تفكر في زيك لا بخسر فلوسي ولا بخسر إيش احترامي عند الناس انا بعرف بعض الناس زي كل قيله ريتهم في حياتي وفعلا ويخسر فلوس والله العظيم فلوس كثير ليه ولك احترامي احترامي في, في ناس تفعل العكس تماماً، تفعل العكس تماما مش يخسر، يشتري هو إيش خسارة احترامه ويؤكدها ويبرهنها ولا يلوي على شيء ومثل هذا ينطبق عليه قول مصطفى إذا لم تستحي، مصنع؟ اللي ما بيستحي يعني إنسان مش محترم هو إنسان غير محترم اللي ما بيستحي، يفعل أي شيء شو نبقلك لك؟ أي شيء ممكن يفعله ما لا يخطر على بالك الآن يفعله ما تقولش أن هذا لا بيستحيش وهو يتورع، ما يتورعش يفعل أي شيء في الوقت المناسب يفعل أي شيء ما ر يسرق هذا يزني يشرب الخمر يشتغل عميل إسرائيل عادي يفعل أي شيء لأنه غير محترم والشخص المحترم وصفه كون في قال لك هذا تسو هذا قال لك هذا دائما وفي لمبادئه وعند تخلى الناس عن المبادئ ما يتخلى شو يقول مبادئ مستحيل لانه لأنه في نهاية المطاف مبادئه هي شخصيته هي كينونته هي ذاته ما يقدم إيش إذا تتصوروا ممكن إيش يفنى او ينتحر يقتل نفسه ممكن يتخلى إيه؟ عن مبادئه أما إذا كان يرغب في الفناء لا يمكن يتخلى عن مبادئه وأنا ازيد كمان ومثل هذا الشخص انا اقول لكم يتصرف بسهوله وبسلاسه انت تشوف انه صعب جدا كيف عليك وخضري هادي بالنسبه له بالعكس صعب جدا أن لا يفعل ذلك صعب عليه جدا جدا جدا انه يفعل العكس في حين انه سهل على الناس جدا ان يفعل العكس هو لا يفعل هذا انا بعرف الان فيه يعني حدث قريب جدا جدا اخوان لنا في الله واحد لا يرد من جاءه ايش في طلب مساعده او قرض اذا عنده لا يمكن يقول لك لا طيب انا بعرف بعض الناس الاكرم من هيك نفسيا اذا اقترضت منه وليس عنده يقول لك لا عندي بعون الله غدا يقترضه ويعطيك سبحان ما عنده يقول يقوله واحد لا شو نفوس عجيبه ندره هذا الشخص يعني إيه؟ ما وصلش يمكن على المستوى الله اعلم لكن لا يرد ولذلك هو أقرض العشرات بين المئات مبار كبير من خمس ألاف إلى ثلاثين ألف إذا عنده يعطي مسكين دائما وأقرض هذا الشخص الأخ الثاني مرات عديدة مرة منها بـ 25 ألف عادي أحولته الظروف قبل فتاة بسيطة ليخترض من هذا الأخ وهذا الأخ الآن يمتلك مبلغا هائلا جدا يعني عشان يعطي عشر ألاف هذا كلام فارغ ولا حاجة عنده ولا شعر فيهن قال له يا أخي أنا أحتاج عشر ألاف لمده شهرين او ثلاثه على الاكثر مده قصيرة جدا اقل بكثير من كان يخرج الناس قال له مرحبا بك يا حي هلا لا فيك ما عنديش مشكله ان شاء الله بس انا عندي بعض الاشياء كذا كذا وبعدين ذكرني ذكره ها وذكر ذوي مره اخرى يعني ها انه كذا ها نسدد بعض الديون الأشياء وجاء الرجل هذا بعد ان ذكر من أهلي ولا كأنه سمع ولك إنه قطع وعداً واعطى كلمة إنه يعطي قرض من الصدقة حبيبي ولا هديه أنت تعطي تعطي قرضاً لمن أعضاء القرض مرات عديدة يا حبيبي وأعظم من قرضك وجلس في بيته وتعشى عنده وأكل وشرب وتجشى طرأ وك هذا وطبعاً شخص إما له علاقة بالمسألة كلها علق بكلمة واحدة قال يبدو أنه أمر لا يستحق قلت بالضبط هذه القضية كلها كذا لم تستحي فصنع مشي وطبعاً يعني البطانة الحقيقية لهذا التعبير مرء لا يستحي يعني مرؤون لا يحترم نفسه مرؤون ليس محترماً هذا شخص غير محترم لذلك أنا أقول لك لا تراهن على مثل هذا الشخص في أي أمر هذا ليس له أمانة والله العظيم مصيبة أنا مثل هيك أنا هيك فاا هذه إيش كل كتير فيك جمعي ما فيش آه. مثل هذا الشخص هذا ممكن لا يستعف لا عن عرض ولا عن مال ولا في أي شخص ليس له يعني أساس ما بعرف شخص شيء شيء هش جدا وضعيف آه. غير محترم كلمة كبيرة على فكرة غير محترم هذه كلمة خطيرة جدا إذا كان واحد يفهمها شخص غير محترم آه. شخص المحترم محترم في نفسه محترميته وهذه كلمة خلود دونه أي حياته يقدم حياته ولا يفتض محترميته ها وفي نفس الوقت في نفس الوقت آه. وبطريقة القئ مفهومة يحترم الآخرين ليش طيب لأن الإنسان في نهاية المطاف صدقوني يعامل الناس أه؟ بالمنطق الذي يؤمن به بمبادئه هو من مبادئه هو أن يبقى دائماً محترماً ويعرف قيمة أن تكون محترماً وهو يظن أن كل الناس حارصون على محترميتهم فيعطيهم هذا الرجل حتى يعطوا السخفاء وغير الأدب. يعطيهم محترمية خاطبهم بشكل لائق بعملهم بشكل لائق مسكين فكرهم حارصون جداً على ذلك بعض الناس لاعب فأقول لك لا تحترمني ولا أحترمك قد ربني بصر ما يباس أعطيني ميت يورو والله العظيم برسك. هيك منطقهم. شيء لا يصدق يا اخي وش تشوف انت انه كيف في انسان بيحترم وقره لا يقيم له وزن وانسان اخر بعطيه بالكف على وجهه فصداع يش يقول كذا مو يا اخي هذا كتلته جن انت ايش إيش صار في الناس يا اخي هذا مش الانسان مش هيك فالتشند هو هذا هو هذا الشخص إيه؟ المحترم في ذاته الذي يحترم الاخرين لا يتساهل في مبادئه لا يتخلى عنها ويتصرف بسهوله كما قال اي القوي يتصرف بسهوله والضعيف اه يتصرف بسهوله شفت يعني المنحط ينحط بسهولة على فكرة من غير معاناه اخلاقيه والقوي يتعالى دائما بسهوله لانه هو قوي اخلاقيا شفت كيف هذا قوي كل واحد يتصرف بسلسة مع طبيعته طبيعته قويه تسلس له طبيعته ضعيفه يسلس لها مباشره هيك المنطق يقول يقولكم فوشوس او تلاميذه قال لك تشنسوا هذا لا يزدهيه عجب ولا غرور إذا نجح أو تفوق يبقى في نفس التواضع المحترم يتبع التواضع ما كأنه ما عملش ها؟ ولا يصاب بيأس أو إحباط صور؟ أو بجزع إذا فشل أو خاب. ليش طيب؟ ما نقول لي إيش النظم؟ مع أن الله وصف الإنسان عموماً لما تأنسنش بالإيمان إن الإنسان خلق هلوع. هذا مش لتتنسوا لتتنسوا هذا كأنذر المؤمن عندنا إيش يقول لي ايش الفرق او ايش الناظم عفوا ايش جان المشترك بين الشغلتين اذا نجح لا يزدهر عجبه ابدا يبقى. اذا في شيء ما بتكسر بتحطم يبقى كما كمان استغرب انت في الحالتين عنده حاله التوسط هذه والاعتدال اه بدنا بعمق ليش اه ايوه هذا هو هو الكلام كله فيه مجال مشترك بين كلام كنت الثلاثه وهذا الغنى الذاتي كما خدت أصل الخطة تثبيتا من أنفسه، انتبهوا. بدّد عم خذل مان عندكوها وعندي. إذا الإنسان غناه ذاتي من كينونته من ذاتيته النجاح يبقى في العموم شيء خارجي، الفشل برضو شيء خارجي. انتبهوا. نتحدث عن النجاح نجاح مثلاً في دراسة، في تجارة، في علاقة زوجية زوج واحد بعدين فشل معها أو كذا. كله شيء خارجي، مع أشياء متخارجه. الغنى الذاتي شيء ذاتي. تبه ذاتي، تكوينه هيك عارفين كيف الذاتي وايش الخارجي مثل الذهب الان الذهب ذهب صح عملته بالشكل هذا بالشكل هذا ويبقى ايه ذهب حطيته في النار يتذهب اكثر صح ولا ينتفر خبا تبعه حطيته في الثلج يبقى ذهبا حطيته فوق خشبي يبقى ذهب وين ما تحطه يبقى ما هو ذهب لانه ايه ذاته ذهب الناس شوف بذكاء شديد جدا بس مش وعين به طبعا وانا انا كنت واعينهم ايش واعين بالشيء مش وعين به. فلان فلان ذهب يقولك. النبي عاد عبر عنها الناس معادن <تصفيق> هو هو يتحدث عن الذاتيات الناس معادن اللي معدنه ذهبي يبقى ذهبا وهو صحيح لطخناه بالتراب ها بالطين باي شيء هيك لو بلون ثاني بلون قهوه البن يبقى ذهبي حبيبي ويتصرف كذهب يعني الحديد يصدى الذهب لا يصدى لانه الحديد طبعه هيك هذا ذهب لا يصدى مع انه صدأ عامل خارجي اي ما يصدى ما يتفاعل مع الاكسجين كذا وكذلك، فالغنى لما الشخص يكون غني ذاتيا طبعا في انسان يولد غني ذاتيا هيك حسب كونفوشيوس بحسب وحسب حتى الانسان كلها هذه طريق تكامل عادي ليش قلنا اليوم احنا ضروري جدا جدا اعاده اختبار مبادئك ومنطلقاتك وتصرفاتك وتوزن نفسك وخلي اشد الحساب لنفسك والله العظيم واشد الصدقيه مع نفسك اياك تخدع نفسك عشان انت تتكامل أحسن احسن بكثير باذن الله فهو قال لك هذا إيه؟ كذا لا يعجب ولا يحط السبع عارف إيش هو؟ الغنى ذاتي. آه. لما يكون هو غير غني ذاتياً، يطلب دائماً الغنى من الخارج. ويتاني بالخارج. وطالب الخارج موجود هو إيه؟ منتشر وغني الآن. بس الخارج إيه؟ عنده طبيعة زوالية. هذا مصحيح. الآن فرحان في حفلة إيه تتويج؟ أو في حفلة إيه تكريم؟ أو بشقفول والكاميرات والإضاءة؟ ما بدون هذه حبيبي. والله ما بدهم لأي واحد ما في ملك عملوا حفل إيه استمر مثلا إيش عشرين ثلاثين سنة ما في أخي تحت تستمر الأحفل شهر شهرين ثلاث الملوك كبار بس ناس غلاب تخرج عمل شغل كبير كان حتى جاء نوبل قديش تستمر كلها ساعات. خطاب خطاب. دا دا دا. ثلاث ساعات يلقون خطاب ويلقون خطاب مع السلامة ببش بروح الدايه بسكر المسرح ما في شيء إيش هنعطيه نوبل لأن تد سن احتفل عشان نظرية ما يبي. هو هيك فبيزعل بعدين صوروه راح كذا ما فيش نوبل مستمر آه عمر صفقة هيك كسبوا اثنين مليون دولار بفرح وكذا كويس بيحكي للناس حكينا وبعدين بحطهم في البنك وبعدين خلاص حطي خلاص هو هذا الشيء هذا اللحظة هذيك زالت لحظة الفرح وال... والناس اثنين مليون دولار الله أكبر مش هذا إيه راحت مش كل ما يشوفك اثنين مليون الله أكبر بسموها قبل هذا مش هيصير الكلام هذا صار وراوح وانتهى يا حبيبي وهكذا في كل شيء بخلاف الغنى الذاتي بتنام مع نفسك بتغوم مع نفسك بتحلم مع نفسك تنسى في زنزان مع نفسك، بطلعوك في سماء في أرض في جنة في قبر في اخر بعوض الله؟ مع نفسك، ضل لك مطمئن، الله سماها النفس إيش؟ المطمئنة. شو مطمئنة؟ ما بتتحرك، ما بتتزلزل، مثل الجبل، جبل مطمئن، صح ولا لا؟ الكثير ضخم يعيش عشر مطمئن على الأرض هذه، ويوقف وليه مشي، هذا مطمئن؟ عاش مات حي بعث مطمئن نفس مطمئنة، لا خوف عليهم. ولا هم يحزنون حتى يوم الخيمه مطمئن باذن الله عارف حاله عارف حاله صح ما عملش شيء كبير وكذا ما كانش عبقر التاريخ بس عارف حاله نظيف منطلقاته نظيفه افعاله نظيفه اللي شيء اللي اعطاه اللي عمله اللي عبده عامر لله بصدق تثبيتا من أنفسهم ارتكاز غنى ذاتي شفت اه. انا عارف ان كل واحد فيكم انا منكم حيقول آه يا حسرته والله ذي شعره بسيطه واضحه بس والله مش كنا زي هيك ومش انا دائما زي هيك وشغله مش, مش سهله هاي هيك طبعا مش سهله مش سهله هاي هيك كثير جدا مما نفعل وبعض الناس اكثر ما يفعل لا يفعله تثبيتا من نفسه يفعله في الخارج وفي الخارج هو دائما طيار طير طيار دول ياه عن نفسه بعيد عن نفسه المسكين هذا وهذا بهتز بسرعه هذا وهذا بيتخلخل بسرعه وهذا تتميز مواقفه ومره تطلع ومره, ومرة تجي راضي ومره تجي غاضب ايش رايك ومن الصعب تثق به اليوم بيحبك بكرة بكرة اليوم يثنى عليك بكرة هذا بكرة يسمونه المزاجي على التمبر عايش ها؟ ها. لأنه هو شخص فارغ أنا بقول لك فارغ لذلك هذا ما تنطلش منه تقييمه حتى هذا لك تقييم فارغ ما لا تحتفي به أبداً <تصفيق> وهذا مباركته مثل لعنه لازم تكون. إذا كنت واعي ما تهتمش بيه برضه ولما يهتف بك زي ما يهتم بي ما تهتمش بيه فارغ هذا يقولكم في لتنسوا هم الذين يؤسسون لخلق مجتمع سليم صح فأما الزبد فيذهب جفان لأنه الزبد خارج الموج بالزبد ها هذه ظاهرة, ظاهرة زبديه شوية أضغاث وريش وأشياء ومش عارف إيه مع الحركة بتطلع فوق بش بنتفش كله واحدة بطيء وعما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض الجين هذه وترجمتها الشخصية الإنسانية العينية تشونتسو قال كونفوشوس هؤلاء هم المهيئون المهي اللي يقوم بماذا؟ بوضع أسس أو بخلق أسس المجتمع السليم عدوا على الناس وفعلا يا أخي يقولون طب... اليوم تستغرب أنت ما معنى كونفوشوس هذا؟ أيها أبو الثقافة أبو الروح الصينية عبر ألفين سنة مين الزلم هذا؟ ما عمل يا أخي؟ ما كان هذا؟ فيلسوف كبير يعني زي إرسطو؟ لا ما عندوش فلسف هيك زي إرسطو؟ لا أشبه بسخرات هو كان بطرح أسئلة أشبه بسخرات جدا أنا بسميها روح السخراطية لكم في شبيه جدا وتقريبا هما إيه متعاصران إلى حد ما يعني في نفس العصر تقريبا آه. آه. فهو شبيه بسخرات إلى حد بعيد جدا جدا ما عندوش فلسفة سستم مذهب متكامل يفسر كل شيء لا لا لا, لا. وزي ما قلنا هو شاف الحكمة في طريقة التصرف والعيش آه. فلسفة اجتماعية للناس هذه حكمه مش قضايا ما وكذا كذا هيك حياته الرجل هذا فليش؟ ليش له كل هذا التأثير؟ لأنه تشونتسو هو تشونتسو هو إنسان فعلاً استطاع إيه؟ أن يستوعب كينونته الفردية الاجتماعية إن أنا فرد في مجتمع كان يسخر من النصاك والزهد ويسخرون منه طبعاً ما حبهوش كمان وكان يقول لك أنا لا أرى الفضيلة معنى في المعتزلات أشترك تتزلي في جبل كذا لا يمكن تتحدث عن فضيلتك شنو الفضيلة فضيلة إيش؟ كلام فارغ، فضيلة الصدق يعني؟ فضت أمانة عفة صدق معمن وعفة عماله وأمانة على ماله أنت عايش لحالك ترزان في الغابة كلام فاد ما في عندك أي فضيلة فضيلة لك أنك تكون إنسان في المجتمع وتعيش في المجتمع ها وتجرب وتبتعم وتختبر ودائماً تنجح وتكون ذهب هاي فضيلتك أو تتكامل تعلم نخطائك تعلم من التجارب وإيحاء الآخرين هذه فضيلتك مايفرضك عايش لحالك تقول أنا إنسان فاضل مش فاضل قال له أنت ما يقدر يشيفها من الإنسان هو خارج المجتمع يعني زي ارسطو لما قال الإنسان كائن اجتماعي هو قال لك هيك فلسفته كلها تؤكد اجتماعيه الكائن الإنساني أنت في الإجتماع وارجينا شرق في المجتمع غيرك أنا مهتمش بك طيب بعدين في عنا إيش؟ العنصر الثالث بعد الجي ين هذه والتشون تسو في عنا اللي لي الآي بالإنجليزي بالعربي لي آه. إيش اللي؟ تترجم ايضا بماذا؟ باللباقة واللياقه والكياسه يعني الشيء اللي بيسموه ربما اتيكيت يعني كيفيه التصرف مع الناس كيف تتصرف باحترام بنبل بمجاده بادب باحساس برونق تعرف كيف تتكلم كلامك كيف تؤشر كيف تنظر كيف تعلق بعض الناس <تصفيق> في مواقف معينه تحس انو هذا إنسان ينتبه الى طبقه معينه مش بتعلم هذه الاشياء هدول هذي اشياء ظاهريه لا وعني بها، احنا قلنا حتى في كلامنا عن الطاوية وغيرها آه. وعيام حتى الأدية الهندية كونفو الشوس عني إلى حد انتقد عليه بماذا؟ بالرسميات وهذا ما الرسميات، اعتني بها كثيراً طبعاً، مش لأنه غافل عن المبالغه هنا والإفراط بس لأنه فلسفته كلها اجتماعيه هو يا رجل مش فلسفة روحية هي فلسفة مش فلسفة البحث عن الله وعن القوى الكون لا لا لا فلسفة ضبط العلاقات في المجتمع الواحد لذلك اهتم بشارتها أكثر ما الطويون والهندوس والبوذون هناك مثلاً إيش في الهند اهتم أحد الأساقف هنا في أوروبا في العصور الوسطى إيش قال قال التصرف بكياسة هو ما يجعل الإنسان إنساناً يعني بارك حتى أصقف هو أصقف رجل دين لما متصرف وهذا الآن يجد برضو إيش سنده العلمي في بعض الدراسات العصبية والفسيولوجية آه كيف أنت الآن تصرف ك... وكنت في دراسات نفسية تصرف كإنسان محترم تبدأ تستحي المحترم فعله مصدق حالك يعني ممكن واحد شخص مش محترم هو ونرجع في أسرة إيش يعني نقدر نقول من طبقة متدينة آه لا يضبطون ألفاظهم ولا حركاتهم ولا كذا ولكن هذا بدأ يتعلم الشيء هذا وتصير يمثل يمثل هذا الشيء سيجد نفسه بعد خليل أو بعد حين إيش يكتسب هذا الشيء وأصبح ربما بيتلقاءية تصرف به هم تصل الإنسان محترم حاول حاول حد النبي قال كلامه نعم عم قاله بشكل واضح وجميل جدا جدا وأحسن من الكلام الموجود قال إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم ومن يتصبر يصبره الله ومن يستعف يعفه الله جميل جدا كلام عجيب هو هذا ما تقول لي معناها في صح في ناس صبورون بالفطرة بالجنات عنده نوع من الهدوء هيك والصبر في ناس عنده ليقات علمية بالفطرة وهو صغير تلاقيه شيء عجيب في ناس عنده حلم بالفطر زي إيش؟ الشج عبد القيس صحوه عنده هذا الحلم والانه وقال له خلقان جبلت عليهما في هيك في ناس ما عندهش هو عصبي نيرفوز هيك والله خلقوا هيك مسكين طب يحب بصي الحليم النبي قال له بتقدر بس مش بضربة واحدة بالتفاعل حاول مثل مثل دور الحليم اكذب غيظك والكاظمين يعني هم غيظ هم غيظين ها مغيظون بالعربي العالم هم مغيظون حاسوا بالغيظ فعلاً طيب كل شو تحس فيه تعب عنه أنت؟ سيقول لي آه أنا أنت علمت شيء خدّن عنده حرية التهبير الإنفعالي <تصفيق> هذا سيجعى على كلام إيه ضبط الألفاظ ما في شيء اسمه إيه حرية وسواء سواء تعرفين في بالمطلق كل شيء له حدوده كل شيء له حدود مضبوطة تضبطه هايش دوابط معين إما دينية وإما ذاتية وإما اجتماعية وإما عرفت غيطة طبعا هي أوسع من الاجتماعي موجود هذا ما تقول ليش أنا بدليل بدليل لو كان عندك حرية تعبير فعالية مطلقة إيه هتروح في ستين داهي من السلع هذه ول يوم القيامة ليه تكون ماشية كشتهي دوحة دوقة أشتهي هذه المرة والله أحبني صدرها أحبني ثديها أنا لا موجودة لا أنا الناس ولنا تدفع لي قلت صحيح ها والله أشتهي أن أراها عارية لكن هيك أشتهي فعلا تقول أنا بقى. كذب من يقول أنه عندي حرور تعبير عن كل أه؟ أنا أشعر حيني بن حانق عليك يا شيخ عدنان أه؟ أشعر بالحانق لسبب معين أشعر بالحانق على شيخ عدنان حيضربوك أه؟ عز انزع المنبر أنا الآن أشعر بالحسد لك أه؟ حيضربوك هيضربوك مش ممكن يتعبع عن كل شيء في نفسك ولا صحيح الصحيح؟ ممكن كذب ففي حدود معروف يعني فالتعبير برضه في حدود أه؟ مش بلا حدود يقول لي أنا عندي حرور التعبير الفعالي فلا مثل ما في مشكلة يا أخي تشعوب بالغيظ لا أقول أنا لن الآن. اعبر عن غيض الآن. بدي أحاول إيه وأعبر عن شيء عكسه تماماً. إن أنا حليم وراضي بالشيء هذا. وصافر حبي. وأنت متصارع ولا حاجة. وصلك لينه مرة على مرة على ألف مرة سبحان الله سيصبح هذا طبيعة ثانية لك. شو يقولك العادة طبيعة ثانية؟ مش قلها هيك؟ العادة طبيعة ثانية. ترجع. هتقول لي، آه بس لنا عن قال ثم يعود الى خلقه انا بقول في ظرف علمي دقيق جدا جدا انا لا اؤمن بهذه النظريه وانا انتقدتها قبل يمكن سنتين ثلاثه في خطبه لي عن ايش عن العلاج السلوكي وأنا وانا قلت في الخطبه كمان الفلسفه التحليل النفسيه تؤمن بماذا اه انه توليد سو سبيد تلخيص فرويد كله توليد يقولك راحد عليك وبجننك هذا جننني فرويد لما قراته وانا صغير بيخليك تياس اذا عملت به تياس انت ليش؟ ولا العظيم ها حتى لما صرنا أزواج كنا لسه كنا نخاف لنقول لك أنت عندك خمس سنين أول خمس سنين في حياة الولد ابنك وبنتك ابنتك أي شيء بيصير له حرام هذا كان نقشي في الحجر هذا وإذا صابت العقدي أو لوثة وكذا كذا منك لوثة آه؟ راحت بتضل معاه إلى أن يموت ومستحيل علاجه ولا بتأثر على حياته كلها وبعدين خلاص قلت له يا مصيب السودة على عرصنا وأنا كنت جاهل وأهبل وخربت بيت اولادنا لا هي سلوكي عكسه تمام قلت مش صحيح و عندنا شعار أنا عبرت عنه نيفر طولت ولا مره يكون ايش انو فاتر القطار يعني القطار لا يفوت هاي معناها نيفر طولت القطار لا يفوت عمره ما يكون ايش متاخر وان تاتي متاخرا خير ايه من الا تاتي ابدا كلام جميل و ممكن ممكن يعني ممكن عمره 40 سنه او خمسين سنه اخد شيء في طبيعتي الاولى وفي عادات القديمه واخذ اشياء ممكن والله العظيم وتصبح شيء آخر في تجارب عمليه صح قليله صعبه جدا هي وعشان هذا بخلي الناس يقول لك ايه يعني إيه يعني والله محمد وكل امرئ صائر يوما الى خلتته وان ترد ايه بغيرها الى حين هذا كلام في الجمله صحيح او كل كعب الاحبار الا متخلق يالي الى أربعين ثم يعود الى خلقه يعني اللي بيحاول يعمل حاله يمثل دور مثلا ايش العفيف إيه يا دوب مسكين ثلاثين يوم بينهابل، ها خمسة وثلاثين، تسعين 6... برجع داعر في الأخير، <تصفيق> يعود داعر، تعرف داعر مش مش عفيف هو، السلال، ها اللص هذا متعود وهو صغير، إيده طويلة، ها، فها ب ب حلو أمين وكذا كذا، ها قال لك أكثر شيء بيقدر يمثل اللي عندنا يوم وبعدين بعود يصدق، فش في بس كلام بخوفها يعني، والنبي كمان قال حديث رواه الإمام أحمد، أنا لا أظن النبي يقول هذا الحديث، وأنا شككت فيه في غضبه للسلوك يعني. يقول إيش لو سمعتم بجبل زال عن مكانه فصدقوا ولو سمعتم برجل زال عن خلق كان عليه فلا تصدقوا كلام مدمر يا هذا العكس القران عكس السنه وعكس كرسول الله معناها خلاص اقعد في بيتك اه انت كداعيه انت كواعظ كمصلح ولا تعظ ولا تصلح ولا تدعو لانه ما فيش فائده ولا ما صحيح ما فيش اي نتيجه تكون كلام مدمر هذه يا اخي مش صحيح الله قال ان الذكر تنفع امي في في امكانيه لكن صح بدها رجال أقوياء بدها رجال إيه أبو حامد الغزالي مثلاً كان في نشأته وفي أول حياته ويوم أو عفواً في فترة التعلوخه العلمي كان رجلاً مغروراً كان عنده عجب عجيب جداً يقولك أنا مين مين زيه أنا الغزالي بكسر رأس أكبر عالم وأكبر فارسه ولا واحد بيقدر يقفلي اسكت روحه كل كجها لكل تفهموش حاجة أنتم وفعلاً لما تقرأ مثل كتاب المنخول هذا ألفه هو دون الثلاثين من عمره ها كان لسه تلميذ عند الإمام أبي المعال الجوين عبد الملك المتوفى سنة 478 للهجرة أبو حامد توفى 505 فلسه كان هو تلميذ شوف عند عبد الملك الجوايني إمام الحرمين وعلق من دروسه في الأصول تعليقة المنخول المنخول أي من علم الأصول فتشوف كيف بيتكلم بتبجه عجيب على أبي حنيف حتى قال لك أبو حنيف يقول آه ينفع هيك والوضوء بالنبيذ ممكن آه؟ وإنسان إيه غمس نفسه في كذا كذا وينفع دا دا دا, دا, دا. لك في الأخير كلام حكا عادت فهل هذه صلاه بعث الله بها ايه رسله قال هذا أبو حنيف مش عارف حاجة هذا تاية شو شو شو, شو الجراءه هذه هذي على الامام ماذا مين انت بتسبه له لكن هيك جراء بعدين لما تصوف وتروحن وصفا وشف ورجع بعدين بعد خمس سنين رحله خمس سنين استمرت خمس سنين بعيد عن بناته وعن اولاده وعن زوجته ما رجع شلون ولا مره خمس سنين متواصل بده غير حاله مسكين قالك إن هلكت، وكان عنده العلوم كلها هذه فقه واصول وكذا مش عارف ايه ومنطق دمرت وراك دمرت إيه. اخلاقي سيء اشفت حالي مغرور كان. مش هذا دين الله مش هذه الآخرة، مش هذا علم الاخر قال مستحي يحضرني فيدايه هذه وعنده فقه واصول ما شاء الله مش هذا ولك وعلم الكلام العقيده اي استاذ كان فيها قالوا هذا كله احودع جهنم فالله هدا فرجع الفارسي في كتابه في التاريخ كان معاصر له قال ما صدقناش احنا مستحيل للشخص اللي رجع مش هو ابو حامد الغزالي بنعرفه الازعر كان يسموه الازعر شو الأزعر؟ الزعاره الزعاره شراسة الخلق بيكسبك بالعجل بيظهر جهلك بكسر لك راسك بالحج مهموش لازم نستفهم مين انت مين انا هو هيك اللي عنده كان اهم شيء الزعاره بسموها بالتجديدها مش زعاره الزعاره اه تجديد الراه قال لا هو ما عندهش هذا الشيء عنده اخبات وخشوع وتواضع ولين وكياسه ولطف مع الناس كلها كبير والصغير والعالم والجهل قال ما صدقناش ظن الناهي يعني ايش يتفعل هذا اكيد يمثل عني قاعد هذا مش ممكن قال حتى ثبت لدينا ايه انه صار كذا هو هيك صحيح بنسمه مختلف تماما ولده اللي بسموها نيوبورنها مولود ولاده جديده معناه ولد ولده ولاده جديده كما قال المسيح الحق اقول لكم لا يدخل الملكوت من لم يولد مرتين ابو حمد ولد مرتين بيصير معناها اذا ممكن الحمد لله أني استخدمت هذا المنطق المنطق السلوكي وأنه نيفر توليت يعني في بفضل الله في الحفاظ على بناء أسرة انهارت هي مش نقول على وشك الانهيار خلاص كانت يعني انتهى كل شيء والآن هي أسرة سعيدة بفضل الله وممتازة كيف الرجل بيعمل اغلاط بروح هيك وهيك تساك الزوجة محمد مرة مرتين، ثلاثة، تلت، عشرين، ثلاثين، أربعين قلت لا يا أبو، خلاص انتهينا لا يمكن رأسها و سيف، لابد الطلاق المهم استدعاني بعض الاخوه في بيتهم الأخها زوجتهم مسوية، صاحبها أخي لا، قالت، ما في طلاق هذا إيه المضيفة، لماذا؟ قالت، يا يكذب، في وجهه، كذب هذا كذب يكذب وكذب عليها مئة مرة وياعد ولا كذا ويعود إلى مكان خلاص انتهى هي ليست هبلة وريسة صغيرة تريد أن تمتلك نفسها أحسن شيء الطلاق يا شيخ خدناه بس أعطوني فرصة أتكلم فقلت السيد متعلم هي معلمك كويس تعال بعراه ممتاز قلت شوف يا خدنا أنا بحترمك وبحترم موقفك وتدخلك وكذا وجدتك هذه ولكن أنا من أين مطمئنك لن أعود إليه قلت لي لماذا أنت سأنا متعلم وذكي كل إنسان لو بدأ أن يبرر اختياره ووقفه وقلت لا عندي تبرير ما فيش فيه فائدة قلت لي. غسلت إيده منه. يا أستو يستحيل أني أنصلي قلت لي. آه أعطيته مئات الفرص قلت له سليم. فعلاً تحمى. أنا من هنا صار تعظيم وتكريم المرأة. والله العظيم. مرا يا أخوين يا أخي. كثير كثير أحمق من المرأة وأسمر منه وأحلى منه يا أخي. والله إحنا بريئة طلعنا. إحنا بالسرعة. طب خلي واحد فيكم خلي واحد لا قدر الله فيهم آه. خلي واحد فيهم رجال زين أو رجال آه. يسمع إنه زوجته مثلاً إيش؟ عامل علاقة مع واحد وراه بالتلفون. يصروا عليها يوم. مستحيل، لا مستحيل، مستحيل، ما يقدرش بتلليه مباشرة بيجي من فجر فيها أو بدوي عرق تدل مصر. طب النساء، وأنا هذا سأمر عليه عشرات الحالات هنا في النمسا. شيء غريب يا أخي. تعرف أنهم متزوج عليها بالحلال أو يخونها بالحرام. وبتعرف هذا من سنة وسنتين والتلاتة وأربعة وخمسة وستة وسادس. ما هو الصبر هذا ما العمق هذا ما هذا البحيره هذا الراكده من جوه تعتمد شيء مش طبيعي ما عندناش عن القدره هذه عندنا يا اخي تعرف ليه مش لأنها ضعيف وهبل وكذا وعاطفي لا عقل عنده عقل واعي عنده العقل غرز العميق جدا جدا المراه دائما تتعش بيتحافظ على عشه تقولك هل فوت هذا الادويه الطيار هذا ما إيش فاهم سيخرب الديار وسيتفريشه كله في العقير ما فاهم مش مساوي لهبل هذا وهي بيتحافظ على لهبل هذا وخصوصاً أيه وعولادة وأنا صو على عريتة وبتعمل حالها لا سمعت لا شافت وهو بعدين بنجن بعد خمس سنين من خمس سنين حارب بنجن كيف خدعتني ما خدعتك أنت مش المشجّر تلتقط هي تلتقط وعرفت من أول يوم يمكن بتشوف التغيرات هي بالسرعة الجديدة يا أخي بتحس فيها عندي حدس مرة وبضلها ساكت مسكيني فهذا السيد فعلاً شوف برضه هذه منهن ما كانت هي يعني هي ساكتة لأنه هو كشف عند يعني في وضح النهار بس كانت تسمح كل مرة تتحدى وكذا بعدين يا سامحنا خلاص عفا الله عن مسألة ما قد فيش شي فايده قلت لها هذا ما بدك معناها قلت لها نعم قلت لها بس هذا غير صحيح قلت لي كيف غير صحيح هذا العلم وهذا الواقع والإنسان اللي نشا على شيء قلت له وتغيير الخطورة في الافتراضات هذه وأنا بحترم موقفك وبحترم علميتك هذه بس إيش رأيك لو انا اثبت العكس قلت لي كيف قلت له لا الانسان قابل الاصلاح حتى قبل موته بساعه ايش رايك و لها في الحديث العلمي تؤثر جدا جدا انا سنه متعلم يا اخي متعلم غير ليه وباني اما على ايه تبرير علمي انه لو في فايده في فرصه يعطيه كمان إيه؟ يعني حاطي بس ما لي فائدة لي ضيع وقتي ففهمت انه الفرصة الجاي ممكن تكون مفيده الان بالمنطق السلوك الجديد وافقت ونحل كل شيء استغربوا اهل البيت جنوا ما صدقوش ممكن بس الانسان متعلم فنرجع على موضوع إيش اللياقة أيوه الإخوة موضوع إيش اللياقة اللي بسموها إيه اللي حسن التصرف اللي مع الناس تاني في هذه النقطة بالذات عاد في عندنا نقاط فرعية بدنا نتحدث عنها وهي مهمة جدا في الفلسفة الكونفوشيوسية الاجتماعية خمسة أشياء ضمن اللي انتبهوا ضمن اللي هنتحدث عن خمسة أشياء أول نقطة تصحيح اللغة وتقويم الأسماء أو التسمية كونفوشيوس وهذا واحد هذا مسألة بده لا. كونفوسو أش قال قال إذا لا يتم استخدام الكلمات أو العبارات قال الصحيحة ما فيها أسماء طبعاً وخاصة أسماء أهم الأفعال كمانها. فإن اللغة لا تكون إيه قوية. اللغة حين لا تكون قوية الفكر نفسه يختل. إذا اختل الفكر يختل السلوك يختل الفرد يختل المجتمع يختل كل شيء. واحد يقول هذا كلام مش بسيط هذا. هذا الكلام على بساطته ووضوحه انبثق منه علم. في العصر الحديث اسمه علم الدلاله سيمانتكس في بسموه سيميولوجي وهتقول لي إيش إيش علاقة في علم العلامة ساين يعني آه ساين شوف ساين أو ساينس علم العلامات آه لا شوف علم العلامات آه إله علاقة طبعا بعلم إيه الدلاله بس أوسع يعني في علاقة عام وخاص العلم العام هو علم العلامة ليش لأنه بتحدث عن العلامات كل العلامات الطبيعية وغير الطبيعية والمعروفة إيش بالصناعية ومن ضمن ذلك الحديث عن ماذا؟ عن اللغة والآن الحديث عن الدلاله اللغوية بالذات أو العلامات اللغوية بسموه بعد إيش؟ سيميولوجي أو سيمينتكس طيب جوهر السيمينتكس أو السيميولوجي أو علم السيمياء أو السيمياء إيش هو؟ ضبط العلاقة بين الألفاظ والمفهومات يعني المدلولات بين العلامة والمعلم وبالتالي ضبط إيه الفكر والواقع حصير وعملية مهمة جدا هذا هذا علم معقد وكبير وجميل آه وفي مجالات صنعة كثيرة وبترقق قاعد وفي نظريات معقدة مثل نظرة الأكتس أو الأفعال بسموها كلام طويل فكن في الشورس جوهر العلم هذا هل هذا مهم لدرجة هذه مهم أكثر مما نتخيل إيش رايك؟ أفلاطون ها؟ في عصر لاحق بقليل عليه علي يعني أقل من مائة سنة تقريبا ايش قال قال لو أن الناس اتفقوا على معاني المصطلحات التي يتعاطونها، آه، لختوزلت إيش معظم خلافاتهم يمكن ترى تربى على خلاف، تختفي. آه، في ناس نسبون وقال نصف الخلافين تاي، مش خير، خمسين في المئة؟ كيف الآن؟ ده بشو ذكرنا مثلا حرية التعبير الانفعالية، إيه كويس؟ هذا مصطلح في علم النفس. عالم النفس الحقيقي يفهمه في إطاره بقدره بحدوده، صعب يتخربط. أنت تيجي يفهمه إيش من رأس الكوز زي ما أقول، وتأخذه وتبتعد. سب الناس حرية تعبير إنفعالي أحبب تنتاخد الناس أواهم حرية تعبير إنفعالي هاتخرب بيتك وبيت الناس حرية تعبير إنفعالي لا بدنا نضبط المصطلح ماذا يعني حرية تعبير إنفعالي بلاش أنا خدنا شيء دقيق جدا وخاص سند خصوصية نأخذ الحرية فريدة في فريحة حرية ما حرية حرية قيمة إنسانية عظيم كيف نتحدث عن الحرية حقوق الإنسان ما هي الحرية في أي نطاق آه في أي خلفية في أي بأي فلسفة نتحدث عنها بأي مفهوم أي حرية يعني وحتلاقي طبعاً مئة ألف تعريف للحرية. والمس صحيح. الديمقراطية إخوان مسنين ألف خمسين. صعب جداً. قبل أتكلم كلام عن تحديد مصطلحك حدده بشكل واضح عشان نعرفنا. نبدأ وين ننتهي وين؟ والمس صحيح. لذلك اعتقد حتى الآن كل أمة تود أن تنظم ومنها الأمة الإسلامية عليها أن تعيد إيه؟ تعريف وتحديد المصطلحات الحيوية في حياتها. المهمة جداً جداً. مثل مصطلح إيش الدين. مصطلح الاسلام مصطلح التدين. مصطلح العباده مصطلح الانسان ايش هو الانسان آه. آه. مصطلح الحريه مصطلح المساواه العدل اه الديمقراطيه آه. حتى مصطلح العلمانيه الليبراليه الكل بدخلك علماني ليبرالي مش عارف شو بيعمل هو بنعرف بالضبط ما هو الليبرالي في ناس عنده يساوي العلماني كافر مش شرط ايه العلماني مش شرط يكون كافر ممكن مسلم بيصلي اكثر منك ايش رايك وعلماني مسكين اه مش شرط أنا يعني كانوا كافر نضيق لا ومش فاهم ما هي العلمانية. بدقة أو البرالي كانوا هذا سنديخ يعني إيه وسنداع مش شرط يا أخي بدنا نفهم لازم نعيد إيه فكون فشوش قال لك إيه نحتاج إلى ضبط إيش ضبط الأسماء ضبط إيه الأسماء الشيء الثاني عقيدة الوسط عقيدة الوسط إنه تماما في الفكر الغريقي أو الغربي عموما الوسط الذهبي لدى أرسطو أرسطو في كتابه العظيم في الأخلاق ترجم أحمد يوسف السيد المصري الله يرحمه يا بني مذهبه في الأخلاق كله على إيه مبدأ الوسط الذهبي. أنك لا تتطرف. توسط بين إيه الحماس الزائد وبين اللامبالاة. تبتلك مجموعة الناس يا إما لامبالي، يا إما متحمس بشكل إيه ثوري؟ لا، لا متحمس إلى النهاية ولا مبالي إيش؟ إلى شكل الجمود خليك متوسط. تلاقي إنسان إيه متهور وإنسان جبان. متهور يا فكذا يير بيرفسو. بين فكي الموت وضيع هيك مش برض مية واحد جبان ما يقدرش يتحرك. ولا ينتصر لأي شيء حتى ايش الوسط قال قالك؟ الشجاعة وهكذا في عندك الإنسان ايش؟ المسرف يعني كريم لحد الإسراف وإنسان ايه؟ الكزاز البخيل في وسط اسمه ايش؟ ايش اسمه؟ الكرم الكرم, الكرم شيء ما هو إسراف ولا هو إيه بخل فأرست عرف كل فضيله وكل الفضائل على أنها وسط ذهبي بين ماذا؟ بين طرفين، كونفوشوس عنده نفس الفكرة. قال لك توسط ويحترم. الكونفوشيوسية تحترم ماذا؟ الشخص. اللائق زي ما قلنا. البراع اللي هذا. آه. وهذا من اللي تكيد. المتحفظ. عجيب. يعني تحفظ قيمة في الكونفوشيوس. نعم. التحفظ قيمة مبدوحة عندهم. شو التحفظ؟ ما تكونش مهذراً. ما تهلقش على كل شيء. ما تسرعش في الكلام. هي تحفظ الفكرة. في ناس في ناس بس ما يكونوا تحفظ مش فاهم إيش معناه ولا متحفظ. ها طبعاً بنوسحه بنخلي تحفظ في الحركات وكذا، بس التحفظ في الأصل يكون في ماذا؟ في القول تحفظ احفظ لسانك لا يدعنك أنه ايه سعبان وهيها تا تحفظ التفاعل العظم ها احفظ لسانك كونفوشيوس قال لك هذا إنسان متحفظ هو إنسان نبيل هذه إحدى سماته للتشنسو إنه إنسان متحفظ عشيك بندمش العرب تقول شدبة إسلامية ها الكلمة تملكها ما لم تنطقها فإن إيه؟ نطقت بها ملكتك أرحت عليك سجيت عليك لا قصدي مش قصدي كذا اخنع الناس من هذا قصدك هذا اللي بيحبوك حيقتنعوا بقول لك لا مش قصدك كذاب كيف قصده يا اخي واضح يا عمي قال لك قصده مش حيصدوا راحت عليك فتحفظ ليه آه. لكن ما تكونش أبكى تكلم في الوقت المناسب آه؟ وبالقدر المناسب واضح هذا الشخص المتحفظ فعنده الوسط على فكره هذا الوسط الكونفوشيوسي هو الذي حفظ الصين عبر التاريخ مريم كونفوشيوس من الوقوع في براثن ايش التعصب الذميني واحنا شفنا ما عندهم مش مفهوم انحصاري للتدين أو او التفلسف في الحياه لا مفهوم توافقي زي ما قلنا يلبس القبعة الكونفوشيوسيه والعباء الطاويه والصندال البوذي عجيب جميل هذا كيف لانه في توسط فانا مش كونفوشوسي حتى النخاع لا لا لا ولا طاوي حتى الاعماق ولا بوذي حتى إيه؟ حتى الفناء والنيرفان لا أنا الثلاث مع بعضهن كمان. وإذا ما قلنا وعلى طول الطريق شوية نكهات وتوابل إيش من الشن من الشامانية هيك هيك الصيني بسبب إيش الوسط الذهبي هذا الكومفوشوسي. فهذا عنصر إيه مهم جدا لديهم. بعدين ثلاثة وهذا من أهم الأشياء على الإطلاق في إيه في اللي الكياسة إيش هو العلاقات الخمس أو الخمسة قلنا إحنا خمس علاقات انتبه. ما نقول خمسة علاقات غلط لأنه علاقات مؤنث خمس علاقات لكن علاقات خمسة صحيحة علاقاتٌ, خمس صحيح علاقات خمسة صحيحة العلاقات الخمس أو الخمسة الثابتة بعض الناس بلخص الكونفوشيوسية كلها آه في هذه العلاقات الخمسة الثابتة لأنها من أهم الأشياء ما عنها مكون من مكونات ماذا اللي من أحب أن يشرح اللي الكياسة كيف يشرحها بخمسة أشياء بخمسة أشياء شرحنا إيش تصحيح أسماء واللغة أو تقويم اللغة تصحيح الأسماء الحين نشرح إيه العلاقات إيش الخمس الوصلات ثابتة بشرحنا بظل ماذا؟ الأسرة والعمر الأسرة والعمر السن الألتر ده سألتر فقال العلاقات الخمس أو الخمسة الثابتة الناضمة ها لإيه لما بين الآباء أو الوالدين خلينا نقول نقول آباء معنى الآباء مش الأم لا مقصود إلهي الأب والأم بين الوالدين والأولاد وبين الأزواج والزوجات اثنين وبين الاخوه الكبار ومن يصغرونهم من اخوانهم واخواتهم ما عنّاش في العربية كلمة زي قيش فستر صح؟ ما عنّاش عنّا إخوة وأخوات كلمة واحدة هيك؟ بصير بالتغليب يقول لك إخوانه هو قصر إخوانه وأخواته تغليب واحد فرز يقول آه هاي ما لغة العربية لغة فاترياركية ذكورية بتغلب بتغلب بالذكر الشمس أنت والخمر ذكر كل قاء الخمران بغلب ويه ذكر على الأنثى آه. يقولوا العمران لأنه أسهل من أي الأب وابكرين تجيء شو أبو بكران وبعدون عمر كان صغير يعني مبين بينعلي أكثر كان شجاع وما يبه فاللغة الذكورية بتفلس بعضنا زيكي لا أنا لك لغة دائما تحكز حاجة المجتمع حسب حاجة المجتمع تتمطط كذا هتشوف الآن لما تحدث على العائلة شيء عجيب في اللغة إيه الصنيعة بخصوص الألفاظ العائلية شيء ما لوجه نظير في العالم كله زي لغة الثلج عنده إيه الاسكيمو ما لوجه نظير آه. في العالم كله هذا حسب. حسب حاجة الناس إلى تمطيط وبسط ومد اللغة فنحن نقول هيك المهم فاذا ايه علاقة هي الإخوة الكبار بمن يصغرهم إيش سنن من إخوتهم وأخواتهم آه. بعدين الصديق الكبير علاقته إيه بصديقه الصغير هو هيك مش الصديق بالصديق لا الصديق الكبير صديق الصغير واخيرا الحاكم بالرعية الحاكم بشعبه يقولكم في الشورص وهذه علاقات متبادله يعني لا تفعل من جهه واحده تفعل من جهتين كأنهم متضايفه يعني فكيف ففي الوقت الذي يجب فيه على الوالدين ان يحسنوا تربيه ايه اولادهم وان يغمروهم بحنانهم وأن يفيضوا عليهم من عطفهم الى اخر ما هنالك يجب على الاولاد ان يقابلوا والديهم بماذا بالعرفان والبر والاحترام والطاعة أهم شيء هو هذا هناك مصطلح في الكفوشيسية يعرف بالتقوى البنوية التقوى البنوية نسبه إيش؟ إلى الأبناء يعني أو إلى الإبن هذا شيء مهم في المجتمع الصيني اليوم كتب أحد الكفوشيسيين المعاصرين في اليوم الذي يفرط فيه الأبناء في واجباتهم إزاء والديهم يختفي المجتمع والحضارة ننحدر حذر افق أي أفق بهي مجال طبعا حنرجع للعنصر بالذات عشان نتكلم عن إيش عن العائلة اللي هي الرقم الرابع في إيه؟ في اللي حنأخذه من هنا بص الرقم أربعة واخيرا السن العمر الألده ننتهي من اللي إن شاء الله طيب فنرجع بعدها سنرجع لهذا الحين فنفس الشيء برضو في الوقت الذي ينبغي على إيه على الزوج ان يحافظ على زوجه وان يمونها وان ينفق عليها اه وان يغار عليها ايضا وان يدفع عنها الغوائل وان وان وان الى اخره ويعطيها حاجاتها المعنويه والماديه يجب عليه ايضا الاحترام والوفاء والعفه والمحافظه على الامانه على امانته في العرض وفي المال والطاعه طاعه لازم اساسيه عن عند مين عندكم رجسيا طاعه في طاعه دائما والطاعه انتبه لا تقوم الكبير للصغير يكون الصغير إيش؟ الكبير. ولا من الزوج عنده هيك. الزوجة تطيع زوجها. الشعب يطيع الحاكم. الأولاد يطعونه إيش؟ الصديق الصغير يطيع كذا. الأخ الصغير يطيع الأخ الأكبر. هيك. ومبنيون عندهم العكس. لأنه تتقوض الأخران قلك. هو هيك. طبعتها. لأنه في عنده مبرر برضه داخلي. وهكذا خلف الأشياء الأخرى. لشنا كنا فصلناه بسيط جداً. هذا كذا وهذا كذا. علاقات متبادلة. نأتي الآن إلى موضوع إيش؟ العائلة. لاحظوا أنتم في الخمسة العلاقات المتبادلة هذه. ثلاثة منها تدور في النطاق الأسري طيب صح لأنه إيش؟ ها؟ الوالدون والأولاد وبعدين الأزواج والزوجات والإخوة وإخوانهم كل أسرة ثلاثة من خمسة هذا يترجم عن ماذا؟ عن الأهمية القصوى التي أولثها الكون فشوسية إيش؟ للعائلة وهذه الفلسفة الاجتماعية العريقة ترى أن المؤسسة الأولى والأهم والأخطر على الإطلاق في المجتمع هي إيه هي العائلة الأسرة يعني الأسرة وعشان الأسرة الأسرة عندهم مش بالمعنى إيش النووي مثل الآن المجتمعات الغربية لا لا لا قد تبدأ نووية لكن الأسرة الصينية هي الأكثر امتدادا extended آه عائلي أسرة ممتدة بشكل عجيب قد يعيش في البيت الواحد بيتهم كبير مرافق آه أجيال ثمانية ثمانية أجيال هذا ما حصل ما عنده جدا يحصل في في خير مجتمع الصيني ثمانية أجيال وقد يكون في هذا البيت الكبير ها مائة وعشرون أو مائة وخمسون أو مئتان من الأشخاص ومش فقط إيش الأصول الفروع والحواشي وفروع الحواشي خيال ها يعني العم أولاد العم وبنات العم أولادهم أولادهم بناتهم الـالخري ويمنع في المجتمع الصيني ممنوع عندهم هذا من اللي من حسن الكياسة واللياقة واليتكيت ممنوع أن ينادي مثلا الأخ الأصغر أخاه الأكبر بلقب يا أخي ممنوع هذا قلت أدب هذا لا هكيف ينادي؟ عندهم هيك طو... لغتهم طورت استجابت لهذه الحاجة وطورت القابا يجب أن يناديه بما يدل على مثابته بدقة أنه الأخ الأكبر الأكبر يعني آخر واحد طب إذا كان دونه وبس أكبر بالنسبة لك، عنده لقب مختلف، في منادبه، ويا لا ينبغى من دائماً، وهكذا في العلاقات القرابية، في الأسرة الصينية، طورت اللغة الصينية مئة وخمسة لفظة تعبر بها عن مئة ماذا علاقة؟ تخيل، إحنا عندنا في عنا إيش؟ عم وخال ابن عم ابن ابن خالدي, خالدي أخو كبير أبوي أمي جدي جدة كنت لك مثلاً ثلاثين عبارة مثلاً، أو لفظة، هم لا مئة مهتمين لأنهم شوفت أكثر من إيه هم مهتمين كثير مهتمين جداً من أحيان عندهم شيء مقدس العيلة هذه هو قاد جداً جداً جداً أو الغرب بلاه يستطيع أن يفقه منه. هذا وإيش ما يزمن هو يقولك هذا رات حريه سحخت حريتي وخاصة تحت مبدأ الطاعة وهذا يطيع هذا وبعدين هيجي الحين مبدأ السن الالتر واللي أكبر منك بيوم بدك تطيعه وتحترمه يا حبيبي وتصل على خدمته، ما فيه هو هيك هو أنا ضيعت ما يقدر يفهم كيف انه شخص لأنه لانه اكبر بسنه يهرأ عشرة إلى الى مناوته الابريق مثلا او اصغر منه ايش بسنه او بعشر سنين مثلا وما بين ذلك ال10 هي إبريق الشاي <تصفيق> العشرة كلهم كله يتقاتلوا ما يفهمش هيك يقول شو هذا كيف هذا هذا بالعكس هذا له فوائد في المجتمع الصيني فوائده العاديه مش حتكون تعرفين عارفينها طبعا آه. لكن في فوائد ثاني كمان غير الانضباط الاجتماعي امتناع الجريمه كمان وشابس الامن ومستقر جدا جدا يندو فيه جريمة لذلك قلنا نسميه ذلك جرائم متدنية بشكل غير عادي كانت في هذا المجتمع التقليدي آه وفي الصين إلى وقت قريب كمان لا تقدر تذكر ما في جرائم مجتمع منضبط آه اليابان إلى وقت قريب برضو آه بالعادات التقليدية ما في للأسف زفتها للهروج هذا زفت هذا زفتها السنم هذه التعيس هذه هذه شوهت كل أفكارنا فعلا والله جنة علينا قصنا بالله علمتنا اول شيء ان الهود الحمر هذولا ايش هذولا مو توحشون برابره بسخو فروات الراس كله كذا ناس اوادم تذكر أكيد الخطب عملت على الشيء هذا صح ولا لا وبشهادات حية من لاس كازاس اه كتبوا طبعا بالفرنسيه قبل سنتين تقريبا ثلاث سنين خمس مجلدات تاريخ الخروف سكار الاصين الحمر هذولا ناس من أروع ما يكون والله العظيم راحوا حرام راحوا من بعده كلهم في حسب تخميهم كانوا مليار الف مليون قالك ماتوا عاشت ملايين قول مثله خمسين مليون نعها شوية كذبة مليار لازم قصص قال لي إذا قلت ألف مليون بكون مش مبالغ كثر بشكل غير عادي ما في عروض لك بينهم كان مسلحون فرود دول بالبحار متفوقين هالوسترن ها ها كله كذب هذا كله حقاره كذب زي صور فلسطين اليوم العربي أه؟ مجنون بطلق قنابل ذريه بدو يطلق وكذا آ ترو لايز الكذيب حقيقي وكذا كله كذب علينا هم هم اللي أطلقوا هم اللي على العالم إنه بدو يبيد يحارب الذرة المهم فشوهوا لنا الهنود الحمر شوهوا الصينيين واليابانيين صار عندنا إن اعتقاد انه هذا الياباني والصيني والعياذ بالله هذا كلهم مفيوزي وخاطرين جدا جدا جدا وقد ولا بخاف من اي حاجه مش صحيح شعوب مسالمه وتحب السلام والانضباط ما عندها جرائم ما عندها مشاكل يا الغرب نفسه هذا بالعكس متعلم هذا الشيء منكم والدراسات العلميه الاجتماعيه الغربيه ع بتقول لك انه الجاري الصيني مثلا ها تعرف الشاين تاون آه وهذا كان فيلم لش اسمه هذا اللي تبع الشاينين كذا. سيد اسمه هذا ممثل آه. إيه أي شيء تحدثك عن الشاين تاون هذه الحي الصيني يعني آه حي الصيني في أمريكا غادي. إنه هذول كلهم إصابات وجرائم وزي زي زي ال ال <تصفيق> بس صحيح قال لك هم أقل للجاليات جرائم في جرائم. تزين جدا جدا الجال أونية قال لك ولا شيء لا تكترث على الجريمة عندهم في في أمريكا ما في. ناس هاديين منضبطين ومثقفين عندهم ثقافات عالية أخي رقيين عندهم ثقاف عمره 2000-3000 سنة أنت وين يا حبيب الأمليكي؟ شوهوا إليهم وليودهاي شوهت لنا كل حاجة وقسم بالله كل حاجة وشوهوا هذه فطرة إذا كانت مرة في خطبة لما تتعود أنت تحضر لك مصير عمرك 20 سنة تكون حضر لك 15 ألف فيلم أكشن وثيلر آه والعياذ بالله البطل دائما الهيرو هذا هذا مسك لك الرشاش تبعه ولا ممتطي صهوة الأباتشي ولا مش عارف حتى الـ F16 وكذا ويحصل لك في الناس رامبو طبعاً رامبو 1، 2، 3، 3، 4 من أبشع ما يكون آه في 2008، فين من أبشع ما يكون كله قطع روس وتفجيه وكذا شيء مؤزن للبشاعر آه البشر مغم بشر ولا حتى صراصير ولا فئران والله العظيم آه غبار ذري ذرات هيك، ما لهاش أي وزن صح ولا لا؟ زي سقوط الصخر الأسود هنا في, في, في الصومال شوفت كيف؟ وللأسف المفروض الانسان اللي بتلقى هذا المشهد لاول مره يفزع ويصرخ من فزعته إيش هذا؟ من يفعل هذا؟ ما هذا الغرب ما هذا رامبو ما هذا امريكا هذول قتله هذول مجرمون متوحشون لا صرنا متعاطفين جدا جدا مع البطل هذا نتمنى له دوام الصحه والعافيه والمصحيح وبالرفاه والبنين وبندعيله وبنحبش انه ايه وحاصر ولا انجرح حتى لما نجي بنزعل او تاديه طلقه هيك يعني إيه غرب شوهونا فطرتنا سنتعاطف مع القتل والجريمه ايه والوحشيه واللا انسانيه واحتقار للنوع الانساني يا اخي هذه ثقافه الضرب ثقافه امريكيه والغوت والعياذ بالله من أسوأ ما يكون ثقافه لا انسانيه اه والافلام اللي بتشوفوها كلها معموله في الغرب هذه حبيبي اكثرها طبعا في في افلام صينيه بس اكثرها معموله في الغرب باللغه الانجليزيه صح وبتطلع عصين ومتوحشين وبقطع عروش وايدو حياتهم كلها ذبح في ذبح مش صح للاسف هذه مش ثقافه كان من أصدقائي اللي كل ثقافته من التلفزيون عشق أفلام حاطر عشرات آلاف الأفلام كل ما نفتح موضوع فلس في علم إجراحي طب أي شيء يقولك مزبوط لا مش مزبوط لأنه جت الفيلم قلت متى تنسى تستيقظ وتفتن وتفترف إنه الدنيا ليست هي الأفلام اتخلى رجل مفكر كل شيء في الأفلام هو الدنيا هكذا مسكين آه وهذا وأمريكا نمطت العالم صدقني آه على شكل إيش عقلية إيه صنع الأفلام هذا هوليوود من غير العالم شهر دمرونا أحنا بالشاعرين، فبالنسبة إيه للعائلة زي ما قلنا إيش؟ هذا الشيء مهم جدا جدا إيش؟ عندهم آه الاسم الاسم في الصين لا يبدأ بالاسم الفردي، الفورنامي تبعنا هذا آه. لا يبدأ بالسيرنيم اسم العائلة في الأول اسم العائلة وبعدين اسمك الشخصي العائلة لها أولوية، فأنت تتحدث دائماً من خلال عائلتك، كما يتحدث إيه؟ آه؟ الإنسان من خلال مجتمعه الأكبر، يعني من خلال البنيا البنيا الأصلي العائلة. فعندهم احترام إيه مقدس جدا إيه للعائلة طبعا احترام العائلات حتى لبعضها البعض زي ما قلنا هو اللي خفف إيش من سلطته همنة الحس القانوني عن الناس ولا صاروا دائما إيش يذهبون إيه إلى التصالح والتفاوض وما يحبوش إيه المحاكم وطريق المحاكم لاحترامها كون في شو سنشقول عاد يمكن في تعليق على هذه النقاط كلها أقولها كذا إذا حلت الرحمة والحب في القلب صارت الأخلاق حسنة جميلة إذا صارت الأخلاق حسنة جميلة، وجدنا الأسرة الهانئة السعيدة. إذا وجد الأسرة الهانئة السعيدة، ها، وجد إيه المجتمع المستقر المنضبط. إذا وجد المجتمع المستقر المنضبط، وجدنا الأمة القوية، ها، المطمئنة. كلها مرتبط. ما هو مرتبط بتكوين هذا الواحد في البداية، ها؟ لكن البداية الحقيقية تكون بعد ذلك مع الأسرة، بالأسرة. أوجسكون في القرن التسعة عشر يعتبر مؤسس علم الاجتماع الغربي. فالحق المؤسس هو من خلون طبعاً ها نفس الشيء اعترف لا له أثر الفكر الصيني قال الوحدة المجتمع ليست الفرد ما يأمرك بالفرد هو كان باجتماع لك الوحدة المجتمع هي الأسرة وصح؟ أنت تخيل الحين هي أفراد من غير أسرة يفعل المجتمع ولا صحيح؟ يفنى حد يقول لي طيب بمرجع العلاقات يفنى مجتمع هي أفراد طبعاً هي علاقات طبعاً ها علاقات خارج مؤسس زواج. ما في الزواج ما بالزواج مارش الواحد إيه لحاله عايش في هوتيل آه تفنى تماما تماما الآن غرب يموت قاعد إيش رأيك؟ عنده كتاب فيك ضخم جدا جدا للأسف مارتوش كله آه في الوقت آه لحاله اسمه فناء الغرب تأبى كتير العلماء اجتمعوا فناء الغرب يفنى الغرب يفنى نمسا ألمانيا فرنسا بالذات ما في كأنه نص في الغرب حينتهي شيء اسمه إيه فرنسي أصل راح كله خلاص ما في تفنى هذه الأمم تفنى يعني ما في أسرة الله يعطيه معافيه وعملك مؤتمر السكان في القاهرة جاي تتبارونه بالريالي صلى صرنا عليه وسلم و هبلان و الأزر يا أخي؟ والجنس الثالث والجنس الرابع والعلاقة كذا ما هذا يا أخي؟ بده كل شيء شرعنوه كمان شرعنوه الذمار والمجتمع والتاريخ والحضار يا جماعة الغير هذا صح اه. اه. فنكتفي بهذا طيب اللهم الحمد نأتي الآن ايش إلى النقطة سنقولنا الآن العائلة ها؟ ها؟ العائلة قلنا العمر الحين صح؟ العمر أخر شيء العمر بالنسبه للعمر طبعا نفس الشيء الكونفوشيوسيه طول العمر اهميه خاصه ليس على اي مبدا الوفاء التعاقدي كما يفهم الغربي مثلا آه ممكن هي يعني تفرع على الناس احترام الكبير لأنك انت بكره بتكبر وتحتاج إيش من يحترمك وقلت لا مش صح مش عشان هيك هذا بصير شوف شو صاير هو لكن على مبدا اصيل حقيقي واقعي عندهم هيك بشوفه واقعي تماما انه حكمه الحياه لا تؤخذ من كتب وممارس في المقدار ما تؤخذ إيه من مكامعة ومحارقة إيش الحياة مش كما يقول العرب العوام اللي أكبر منك بيوم ها أفهم منك إيه بعام هذا كلام في نظري حق وباطل بصراحة أفهم مني في إيش يعني في علوم تخصصية مصح ممكن حتى هو إيه يكون ألف بيت ها لكن أفهم مني ربما في بعض جوانب بالحياة اللي بدها خبرة صح لأنه هو خلاص ماش ماش أمامي ها في درب الحياة خطوات إيش أبكر فأكيد شاف وحس ولذلك ممكن شخص زي ما قالكم فوشوس يكون معتزل لحاله هيك ناسك صدقني وعمره خمسين سنة بحسب منطق نطقون هذا مش شخص اجتماعي هذا مش إنسان هذا في الاخير عمره خمسين سنة بس عمره حقيقي مفروضكم كم هذا يوم مش فهم حاجة هذا هذا ينزل يكمع المجتمع وعارك إيه الحياة العادية حشوف حاله من اجهل جهه ولا فهم حاجة أحيانا بعضنا بزعل من نفسه على حاله لما بشوف انه اكثر تقويمه للناس في غير محلها بيزعل. تبدأ أفقد الضخط في نفسي وأنا أقول لك أنت السبب أنت سبب انك غير متحفظ آه شفتوا عدنان هذا الله أكبر يا أخي هذا إنسان فظيع هذا مش عارف آية الناطق باسم كذا كذا بكرة يا أخي أعوذ بالله من أنه العدنان هذا ماذا هذا خرتيت هذا هذا هذا كذا كذا كذا ايه كويس غلط ما عندنا مش مشكلة بغلط شفتوا سعيد الله يسعد يا أخي هذا سعادة الدنيا والآخر هذا أعوذ بالله من سعيد هذا طلع من أبخرة إذا كان ثلاثة نهبل وإذا بدلوا عن الحاله مسكين تعرف أشخاص دينا بالتصوفية أنا بصراحة إيش كلا؟ إيش عبر مسكين بدلوا على الحاله طيب، تحفظ ما تسرق إيش؟ ألم تعلمك الحياة طيبة يا أخي؟ تعلم يا رجل هل إن كريزة يقولون بالبنود تباحوا ما هذا؟ من وقع في حفرة فتبا لها فإنواقع فيها مرة ثانية فتبا له ما معي؟ أدد أهبل؟ ما أنت خلص، الحياة لا تغتلك لا تسارع الحكم على الناس أنه شكله أعجبك ضحك تسنانه حواجبه مش عارفية طول شعره مش هذا هو مش هذا هو ولا اسمه اعجبك ولا مش عارف لا يا رجل أو نفاقه إليك يعطي نفسك فرصة النبي لم يكن مدهن ولم يكن برضو ايش أيضا أيضا أيضا قوانا في الناس نبي ما يسارع المدح يعطي نايشين في لحظة لا, لا لا لا صبر شوي شو؟ شجربه قلما صحيح جرب صاحبك اختبره أنا انخدعت في ناس في حياتي كثير نسبيا طبعا مش كثير جدا بس كثير يعني أكثر من مرة بصراحة أكثر مرة والخداع تنخدع ضرب يعني مش ثقة بنفسي ضرب غروري ان انا عندي فرصة وعندي تحليل وعندي ضرب لياب الصميم ضرب قاضية آه. آه. خلاني أتخفف خ... من هذا الشيء ولا عظيم واحيانا امتد خداعي بشخص مثلا أكثر من عشر سنين تخيل مش عارف طبيعة إطلعت يطلع شخص غير ما تتخيل تماما على نفسي انا في جرب على السنه يبى يحكو بفكر زي هيك هو هو كمسيح اول بقول لك شيء هو عنده باطن مختلف تماماً انتبه له عشان <تحشي> ما تكون شتمن <مش> لي المهم فالواحد لازم يتعلم فلازم تتعلم فاقلك ايه العمر نفسه هو هذا يكسب الإنسان حكمة مش حكمة الكتب المواعظ حكمة الحياة اسال مجرب ولا تسال ايه يقول لك ايه حكيما يعني طبيب يجوز من طبيب هو المجرب التجربه هو اللي قال على ايش ليش حقوقك في والله دين عظيم احنا بصراحه انا اقول لك إذا بدك تنضم من دينك انت عشاء واللي بفهم دينه فهما كخطه رتبت روشته للعمل والحياه والله لا ينقص شيء مش لان مسلم والله العظيم والله لا ينقصنا شيء وعشان أنا بقول لك انا بلاقي هذه الفلسفات والعلوم كذا قريبه جدا من نفسي وبسيطة ومفهومة وسلسه بفهمها في ساعه لان عنده قاعدة, قاعدة, قاعده من واحده جديده عجيب هذا بحر محيط يا اخي والله العظيم هذه كلها سواق وانهار وديننا بحر محيط يعني شوف النبي خاص لك برضه القضيه دي في حديث استناده صحيح الحمد لله قال لك لا حكيم إلا ذو تجربة شوفت تجربة لازم تجربة الحكمة تأخذ بالتجارب وليس بالقدم وليس بالخطب بالتجارب ها؟, ها لا حليم إلا ذو عثرة ولا حكيم إلا ذو تجربة نبغي لك يك شوف يعني أي واحد تلاقي حليم بطلع مرات عن طور شو لك أخرجني عن طوري مقصود بالطور هنا إيش مش الطور هذا الفيزيقي ها النموذج النمط تيب تجيب تبعي خرجت أنا ما هيك أنا حليم ها نموذجي العلم هو أخرجني أخي صح النبي قال لك لا حليم إلا ذو عثرة بطلع مرات لكل جواد كبوه ولكل صارم نبوه ولكل نبيل هفوه هذه هيك طبيعة البشر لكن ولا حكيم هذا العظيم كلام النبي إلا ذو تجربة تجربة يقولك أنا جذيره المحقق المرجب المرجح يقولك حنكت في الأيام سنان سقط معنا عشانه صار له حنك سقط صار له بس من غير لانه كبر معناه كبر حنكاته ايش تحنيكي تحنيك تحنيك انه ايه صار حنفه يبين يتكلم مسكين هذا تعرفون هذا بالحنك، لانه اسنانه نزلن فمعنى هذا محنك يخاف منه هذا ابو هيك هذا بخوف هذا لانه عميق هذا كالبحر العميق صح في ناس بيحته مش هو ضعيف ابو هيك لا هذا محنك طيب فبالنسبه للعمر هذا تكون في شو تحاولوا ايه تحاولوا <ثم> عمر لا الان هي النقطه الرابعه والرابعه ايش <تصفيق> انتم خربطتوا ولا لسه الحين لا خلصنا احنا خلصنا خمسه في واحد عم صحيح الواحد هذا كان ثلاثه كلامنا عن ايش احنا قلنا فلسفته الاجتماعيه في الاصلاح والاحياء وكذا ممكن نلخصها في خمسه عناصر صح ولا لا اولها ايش الجي الجين والثاني ايش آه؟ آه اللي اللي هو ايه الكياسه صح ولا لا مظبوط ولا لا وفي اللي قلنا في عنا ايش عندنا خمسة إيش عناصر عندنا خمسة إيه عناصر لا وإذا كنا واحد ثاني ألف تشونت ها تعبير الحي العيان نجي على ربع الحيني السلطة the power أو تي t t بالصيني معناها إيه السلطة القوة بس أي سلطة في ناس ممكن يفهموها إيش تجريبين إنها السلطة المجردة لا السلطة المجردة يكفر بها فشوس من يؤمن بها الواقعيون ذكرناهم صح القانونيون آه سلطة مجردة بيران على الحاكم وعلى ردة سياسية كون في شيء سيحترم الحاكم وقال لك الراعي والرعية صح؟ وزي ما الراعي يقوم بكذا كذا هي تقوم بماذا؟ بالطاعة والوفاء والأمان له والعهد أيضاً ولا تنبد العهود والموثيق معاه ها؟ وتضيعه كمان لازم طاعة الأمير الحاكم الرئيس الملك الأخيري لكن لا يؤمن بالقوة المجردة التي قد تؤدي إلى الطغيان والاستبداد يسمح تايرن هذا طاغوت والعهد وقال لك لا هذا خطير وسيء جدا جدا وهذا أسوأ شيء هذا ها وفي قصه في الادب الكونفوشيوسي جميله جدا وحكيت لكم على المنبر عده مرات انه عند سفح احد الجبال تاي جبل تاي اسمه في الصيني عند سفح أحد الجبال راكم فشورس امراه منفرده تبكي بحسرة ومرارة فسالها يا اختي ما الذي يبكيك قالت له النمر النمر هو سبب بلائنا لقد اكل قبل اي مده ابا زوجي ثم افترس زوجي وقبل أيام لاقي ابن الوحيد مصير أبيه وجده افترسوا وبتطمتندوا وتبكي مسكينة قال له ما الذي يحملكم على الإقامة في هذا المكان وفيه النمر؟ قالت ليس فيها حاكم مستبد في حاكم عادل هو بس ما فيش في حاكم قال اسمعوا لتلاميذه كان يعني عنده يعني دائرة هيك ضيقة التلاميذ دائماً متقدي الحماس عندهم إمان شديد معلمهم ها. قالوا هاه شفته ها. اسمعوا قالوا الحاكم المستبد الفاسد شر من نمل المفترس هناك ما هو شر منه طبعا اللي سماه طبعا في تعبير عجم اللي هم روس سماه هم سماهم أكنت الشعوب البكول شعوبهم حكام الظلم المستبدون يأكل الناس هم فعلا فيأكل حقيقي في الأخير يأكل الناس يأكل أرزاقهم حريات بعدين يأكل حتى أبدانهم يدخلهم في الغروب ومحارق عشان هو إيش يحقق مغنم لهم مجرم ولا يا ذو الله مجرم آه. وين وين الحاكم المستنير هذا؟ الطيب العادل قليل جدا جدا هذا في تاريخ الدنيا ثبت فيه شيء زي هذا وحسب الدكتور فيوسنشتت باعترافي واوزوالد شبنغلر في الفتره الاولى من تاريخ الاسلام يعني ما في شيء حتى اي واحد غير بالجد يعترف انه خلافه الراشدين وبصراحه مش كل خلافه سيدنا عثمان بصراحه جزء منها ها انا احب اكون صادق مع نفسي في شيء ما صارش كويس ها هذه الفتره مثاليه كانت حاكم فعلا عجيب مثالي كان مش طبيعي وُؤِدَت بل ذُبِحَت ذَبْحًا هيك يالت وُؤِدَت لأنه فيها خمسية ألف صحابة اندبحوا ودابعين طبعاً ويقول سبعين ألف دماء راحت على يد معي ابن أبي سوفيان اندبح هذا ذبح وله اليوم احنا في الذبح تسير دماء الأمة بسبب الفعل الفعل المقبوح له والعياذ بالله من فعلته آه. فقليل قليل طبعاً شوفنا كونفوشيوس لا يروح على السلطة المجردة وزمونا براهن على التقليد المؤسس، لذلك كان يجب أيضاً إيش أن يُعنى إيش بالسلطة، طبعاً في تقليد، وده مؤسسه، في مؤسسات مهمة جداً جداً تابع إيه للسلطة هذه، لممكن تكون مجردة، اهتم بيها كمفيشوس، آه، وقال إيه السلطة الصالحة تتسم أو تتصف بثلاث كفايات أو بثلاث خصائص يعني، الكفاية أنا بقول كفاء يعني الكفاءة يعني، الاقتدار، آه. الكفاية الاقتصادية أو الكفاءة يعني والكفاية العسكرية والثالث وهو أهم الأمور الثلاثة ثقة الناس بها لذلك كان كونفشوس عنده حس ديمقراطي يتعاطف مع إيش؟ مع تأييد الشعب للحاكم وإنسجام الشعب مع حكمه ومع حاكمه ولذلك عمليا كان يتعاطف مع الفقراء والمساكين ومن طلابه وكان لا يرى نفسه متميزا عنده الناس كلهم سواء لانه هو نفسه اصلا منحدر من, من طبقه اجتماعيه ليست راقيه مش منخفضه جدا بس وسط كانت ومات أبوه عمره 3 سنين واضطر ان يكسب لقمته بعرق جبينه وهو طفل صغير المسكين فهذا ايش جعله ايش يلامس ويلابس الناس صور في احوالهم العاديه الصحبه القاسيه المجرد شافوا؟ شاف معاناة الناس والام وجعات الناس فاحس بهم الرجل سبحان يمكن هذا يمكن قدره لو هذا ربما لم يتيتم في الثالثه من عمره ولقي اي والدا يكفله وكذا كان ربما لم يحس بالناس ولم يمشي فلسفه اجتماعيه ايش لخدمة المجتمع ربك كل شيء حكم عنده أوه. المهم فنرجع فهو ايش راى ان الحاكم الصالح لابد ان يتميز بهذه الاشياء الثلاثه واهمها ثقه الناس فيه وهذه الثقه فيه عوامل طبعا اي كثيره إيش تدعمها ساله مره حاكم له له المحافظه او بسموه المديريه تبعت اللي ورد فيها اصلا ايشكم في الشورس ومات فيها لوب محافظة لوب ااا الحين بسموها يمكن تيانيج أو شيء إذا يغير اسمها مش موجود الآن هذي باسم ثاني المهم سأله كيف على الحاكم إذا أراد أن يحكم أن يحكم كيف يبدأ من وين يبدأ ااا إيش يعمل آه. فأجابه فقط أن يجتهد أن يكون مستقيما فإذا استقام نظر رأى الرعية كلها تستقيم خلفه صح الحاكم ملهم للناس الجماعة وكل الشعوب عندها تقريبا هذا المعنى في صيغات مختلفة الناس على دين يش ملِيقيهم حنقول ملوكهم جمع ملك الملك هو الملك الناس هذه الملك صح هذا صحيح لحد بعيد قلت لكم مرة اختباص من ابن كثير بداية والنهاية جميل جدا ابن كثير قال صدق من قال الناس على دين ملِيقيهم جنت أملت عنده مرات أملاذ ذكية جدا ابن كثير واستقرات عجيبة ورطيفة قال تأملت في التاريخ الاسلامي تاريخنا قال وجدت ايام مثلا هشام بن عبد الملك ها كان الناس يعنون ايه بالاموال فوجدت فيه يعني شيء عجيب الناس كلها المال المال تاير عملت كذا كل في الاموال حاجز الناس في الاسواق في المسجد كل عن الاموال والتجارات والارباح ابدا و... كانهم ايه راس مال قال عيان بن عبد الملك الناس عنوانه بالبناء فالكل هو عفوا الوليد عنوانه ايه بالبناء والقصور واجد الناس كلها استبحرت عيش فل قصور والبناء وهذا بنى وهذا ايش عاله وهذا زاد كله صار بناء فلسفه بناء ايام سليمان بن عبد الملك سلف عمر عزيز عم العزيز كان يهنى بالجواري هذا قال لقيت الناس كلها جواري صارت كان جاري عندك اب جاري عندك وقد اشتريتها كيف هذا؟ ها كله جواري ايام عمر عبد عم العزيز اه ومعروف كان هو يعمل بماذا يعني بالعبادة والتقالو كلا خو الناس كله كم برقة كم بتقوم الليل <تصفيق> كم تحفظ قرآن ابنك بتحفظ قرآن كله صار دين كان في صدق من قال الناس على دين إيش ملقيهم طبعا هذه ملاحظة جيدة في الجملة بس مش علمية تعتبر الآن عشان تصير علمية تعتبر كثير لابد من دعمها بالدرس إيش العلم الحقيقي، إيش هو عاد تشوف لي للأدبيات كتب الفقهاء وكتب الأدب وكتب الشعر وكتب التاريخ اللي زاي وشوف كيف تعكس الاهتمام بهذه الأشياء مش دوري ملاحظة هيك عام أنت وإنت علاها العطشية هذا كيف إيش عمل تحصيات أنت دراسات كيف عرفت الطيب ما سوتوه لا طبعاً أكيد هو عرف كيف عرف عبر دراسة أدبيات يعكس ليها يا طيب ورجن نموذج من هذه الأدبيات هيك بصير الدرس العلمي ولا تبقى تبقى ملاحظة فراغية معلقة بالفراغ هذه في العلم آه على كل حال فقالوا زي هيك هو طبعا كونفوشيوس نفسه هل حاول ان يصبح حاكما احب ذلك جدا مش لنفسه لا للاسف الزهاد والنساك احتقروا ايه افكاره ومبادئه وشافوه انسان فارغ وجامد وانسان تبع مظهريات كلها مظهريات ومجتمع ومؤسسات وين الحكمه ها وين نفس الروح وين الله وين الآخرة؟ وين الموت وين الحياه انت مش مهتم بشغلات هذه فاحتقروه الفلاحون تقريبا لم يعوا عليه كثيرا وعد بأشياء ويعد ويبشر باشياء وما شافوش نتائج على الارض لذلك هو مسكين تحفظ حتى في نظرته نفسه بإزاء تلاميذه الذين أولوه ثقتهم المطلقة وزعموا أنه فريد العصور ليس فقط عصره هو كان يقول لهم لا أنا واحد منكم، أنا صديق لكم قد أكون أكبر من بعضكم، قد أكون أصغر من بعضكم لكن أنا صديق أنمو معكم وأنمو بكم ولا أفضلكم هيك قدري ليش كان المسكين يطلب يطلب أن يقيم نموذجا عمليا على صحة أفكاره وكونها قابلة للتطبيق وكيه خبرة تطبيقية بس بده الرجل نموذج من هنا سعى الرجل ها يعني إيه بحميه كذا إلى إنه إيش يرأس ها يصبح وزيراً يصبح حاكماً يصبح أي شيء بده عشان يقدر يطبق أفكاره وفعلاً زكاه بعض علماء عصره طبعاً مو علماء مش بالمعنى الحديث البيروخرات الصيني كان عالماً هيك عندهم ما أنت بتصير كبير وقراطك أنت تأخذ أي منصب اداري إلا يكون عندك علم وكان زي ما قال إيش ندهام في كتابه أحضرنا المركعة عن الصين وهذا أعظم عالم إنجليزي في الصينيات أه؟ ندهام قال لك إيه العجب لأنه فلسفه تكون في وروحكم في أه؟ خلت الناس كيف وطبعا هذا مش, مش في أيامه كمان وحتى قبل أيامه هو يعني لم يبتدع هذا بس هو أكده أكده تماماً الطاوية كمان ساهمت نحن قلنا الطاوية ساهمت طيب يا سامر تقول الانسان برضو ايه الحكيم الواعي يكون في القمه والجندي يكون في القاع والكوفوشسيه برضه ايش تقريبا في نفس الإطار يعني لم ايش طول الجندي اهميه عظمه اوله المتعلمين اهميه ايه كبرى اه المهم فقال لك كان يصير مباريات مبارزات زي تحت العصر بتقدم مثلا 100 او 200 او 300 لمنصب اداري واحد مباريات علميه اختبار علمي في الادب في الشعر في اللاهوت في الموسيقى في الفن في اشياء كثيره واللي بفوز والغريب مرة واحد فاز وصار وزير أبوه كان إيش كان سائق بغال يقول له هذا غريب جدا هذا قلوبنا يا عصولة هذا في العصور القديمة هيك كعصولة هذا؟ قبل المسيح خمس 500 ثانية عصولة هذا واحد أبوه سواقة بغال هذا كان مستحيل العصور القديمة يصير وزير لأنه عالم مفهمان كلتيفيرت ها مثقف يعني ها واحد لي كان في عندهم علم إيه في موضوع صينية الآن موجودة موضوع صينية تغطي خمسة عشر قرناً هي عمرها من خمسة عشر قرن بألفوا فيها ويزيدوا عليه وينقلوا زي البرطانية عمره مئتين سنة لا هذي عمرها ألف وخمسمائة سنة أقول لك بروتونيكا ساكروبايد يا فرحنين مئتين سنة يا أبنال طيب والصينية هذه الصينيكا هذه كم عمرها؟ خمسة عشر قرن كم مجلد؟ كم تتوقعه؟ لبرطانيكا نحن حوالي أربعين يعني بالملحقات لا لابندكسي السنوية ها؟ ها. 11 <تصفيق> <تصفيق> ألف مجلد عشان تعرف أنه في أمم يا أخي ما تنظرش شيء باستخفاف من للآخرين 11 ألف مجلد ليس ترجمة ومين ترجمة أنا لتغيث مرة هنا بالرسول ألماني صاحبي والمؤمين قال لي يا قال لي أنا تعلمت الصينية قلت له أيوة وإيش صار معك قال له عشر سنوات حفظت ثلاث مئة كلمة وأنسعنا <تصفيق> صعب جدا لغتهم الله لا يا أخي يعطيهم معا لغه لغة زين زفت لغة رسوم كلها يا أخي رسوم ما فيش أحرف كل جملة هيك بعبر عنها بدي تك هي هيك حفظ مو شيء هبل صعب جدا جدا أصلا يكون عندك عمل تعلم الصيني بدم حياتك فقال لي عشر سنوات قال لي أحد كنت قال لي ثلاثمائة كلمة وانسها قال لي آه حفظ أنسها ما فيش فايدة وزوجتي مثلي زوجتك تعلم الصيني كمان صعب جدا صعب جدا فتشوف تترجمها خرب بيت هبوها مين هيرجيمه؟ نعك يقلب مجنن. بس تخيل في ثقافة يعني دهشة رأب موسوعة ها. يعني مش ذاك الخوشيل لسه بالطريقة الموسوعية. إحنا أم عريق جدا هذه أخي عنده فكر رهيب. إحنا الحين نتحدث عن المعلم إيش ها؟ كونفو هذا اللي هو كونفوسوس متعذب. أيه بنفكر بس ح في الدرس هذا لا. كان يعلّم الموسيقى والفنون الرسم وغيره والنحت كذا. عرفها مليح والرياضيات والتاريخ ها. والإلهيات والملكية شو الملكية؟ الحكم علم الحكم، السياسة وعلوم من غيرها ما رأيك؟ معلم هذا باقتدار فهم ما معلم في عندهم تراث واسع في الدرس الماضي أنا ذكرت عن برنشاند رسل جاء وجدت أوروبا لما زال الصين سنة, كان سنة واحدة فقط هو وعلم فيها كان هارب من المشاكل في بريطانيا كأيام الحرب وعلم غدا سنة شاف الصينيين وشاف أفكاره ومشاه عنده وكيف نأخذ جاء وجدت أوروبا كالطب للأجواف فكر حال وإحنا للأسف الشرقين العرب المسلمين صطخنا هذه الكتبة إنه أوروبا هي البداية والنهاية هبلونا بدوا تتخلى عن كل شيء من أشياء أوروبا أفكار أوروبا وفي نانجا وفي بلا أوروبا ما هو أنت يا أخي عرف نف ما عندك أصيني ما تتخلى يا أمة أنت تتخلى هيك ببساطة وعندك عظم تراث إلهي ليش أخذنا بالغرب لأن ما عندك ثقافة أصيني ما يتخلى ولا يفكر على أن يتخلى لأنه بيشوف الغرب هذا بسيط جدا وسهل جدا ما عندهش حتى عرقة وين ثقافتك أنت غربي إيش عندك أنت إيش عندك أنت ويقول له. ولا حاجه هو هبل كلام فارغ هذا الناس عندها شيء عجيبه جدا نعم وبعدين عندها حس يعني كون فصوص هذيك كانوا يعلوا الفنون والموسيقى ها بقي ثلاثه اشهر قال لك لا يدري ما ياكل ولا يبالي ما ياكل في حال الذهول ليش طيب ايش صار له مات ابنه وات لا سمع قصيده قال لك جميله جدا جدا هبلته هوسته ها يعني أورثته حالة حاله من الجدل صح والبلجر والإنجوي هيك والإثارة أو المشتثارية ثلاثة أشهر تسعين يوم قال لك لا يعرف إيش بوكل وإيش بعمل مال الخصيطة قال لك هذه معناها حس فنان هذا حس رهيب قلنا المرة هذيك في الفن الصيني ها الفنان الصيني عشان يرسم لوحة هيك شجرة هيك في سفح جبل إيش بعمل؟ مش بأخذ زي الغربي ببدأ يقلد لا لا لا يام كنت قال لك بروح بجاورها بعمل جوار مجاور مش في مكعة مجاور في سفح الجبل بجوارها قل لك 20 يوم 24 يوم شهر شهرين ثلاثة ستة أشهر بجوارها بعيش معها بيعيش مع الشجرة والجبال وبحاول يندمج فيها باندمج في هذا الصيني وخاصة كان طاوياً هو طاوياً هيك بعدين بيبدأوا يرسوا يا حبيبي فبكون فن عريق جداً جداً ومع... ومش فن تقليدي ها ومش فن طبيعي لا بالعكس فن تجريدي كمان بيكون يشرايا كفير روح بدك تفهمها فيها شيفر بدك تحلها هذا هو أنا أجي هذا في عمل الفكر كمان ما قدرش اليوم ما كنت بدأ مبلي بتسجيل حلقات يعني حلقة تلفزيون موزيبة عدم بر للحياة ليش لأنه هذا لازم أقطعني من قراءاتي وأنا بقرأ بمزاج كيف بمزاج يعني الآن حاب بقرأ في الاتجاه هذا بقرأ لي فيه وش وش وأنا بتجلي من شرح وبتعمق في الشيء هذا وأحب وبعلقه وبكتب ما تقول ليش تعال وقف هذا تكلم على أسماء الله الحسنى على راس وهذا أسماء الله الحسنى مش لا مش حاب الحين في هذا صراحة مش حاب في فيه تعالي في الوقت تتكلم في عن سالح اه بكون وقتي هذا هو هيك، فعشان أنا أقدر حتى أعملك محاضر عن شيء بدي أنزع نفسي من كل اهتماماتي فترة معينة وأغوص في هذا الشيء بمشاعري بمشي اقدر عشان أقدر أتفهمه مش عمليه ميكانيكية بحت هيك احفظ يقول غلط هذا فالفنان الصيني كان شوف أشهر قال لك هذا الحكاية مش يوم يومين أسبوع أسبوع أشهر مرات يقعد بعدين يبدأ كذا في عندهم روح غنية لذلك هذا الشعب ابدع كمان لي صح؟ عندهم أوائل وخوالد يعني أول من صنع الورق، من هم؟ الصينيون، نعرف هنا أول من صنع المطبعة، أو خذها غلط من قال لك جوتنبيرغ؟ بيكذبوا على الحضاره هذول الناس الغربيين الصينيون يا أخي أول صناع الطباع المتحرك الصينيون، عندهم شيء هذا وألواح خشب وكل شيء، وتنضيق. شيء غريب، عقل جبار أول من صنع الصواريخ، البداية طبعاً كانت، الصين أول من اكتشف البارود، وطوره، الصين وعندهم في شيء غير الطب والأكو بنت شر هذا وكذا عندهم علوم وصناعات واختراعات وفن راقي جدا جدا الفن الصيني آه آه المونامنمات بسموه فن راقي جدا ويقلد آه موجود في فارس وفي بلاد الصين بشكل ممتاز جدا المونامنمات هذا آه على كل حال فبالنسبة إيش إذن إيش ال ال ال ال ال ال من ذكاء ذكاء بيرخروطيون علماء لأن نقولها البيرخروطيون هاي الكلمة هو عالم زكوه فيقول التاريخ أنه تدرج سريع آه من وزير للعدل ها؟ من منصف الأول قبل وزير إلى وزير العدل إلى رئيس الوزراء برايم منستر صار هو بسرعة وبعدين تخيل الرواية الرومانسية أكيد فيها قدر كبير من الرومانسية أو رمانسوها رون ما نسوها, ما نسوها في تلك الفترة اللي كان فيها هو رئيس وزراء اللي لو محافظة أو مديريه لو قال لك استتب العدل وضرب بجرانه ها؟ وهدأت إيه خواطر الناس وارتاحت نفوسهم وكنت ترى شيء ملقا في الشارع لا تمتد اليه يد امان وعفه واستقرار وسلام اكيد قدر من هذا كبير حصل ربما مش بهذه المبالغه الرومانسيه لكن حصل فتحركت عقارب الغيره والحدث فيه في في نفس مين حاكم مدريه الذي استولى على الحكم بالقوه قاصب كان مستبد يسمونه المتغلب بالقوة هيك كفز على ظهر دباب صينية قديمة خشبية. المهم، فهذا بدأ يشعر أيه بالغير إيش من كم فشوش ليكون هذا بعدين الشعب يبايع ويصير هو حاكي مضارضونيا. آه، فاا يوما سؤالا هيك ملغما قال له أيها المعلم ها المعلم آه أيها المعلم ما هي أحسن خطة لي لكي أحكم الناس حكما ناجحا؟ طبعا كم فشوش هتخوف الداخل؟ أنت أصلاً لا لا تستأهل أن تكون حاكمًا وإذا ما قلنا يكون في الشوارع كثير بهتم بضبط الأسماء تصحيح صحيحة. الأسماء من هو الحاكم؟ مش كل من صار إيش على العرش لا حاكم اللي فيه اتفاق عليه وهذا ورم الصحيح وعنده كفايات ثلاثة هما رضا الشعب به مش فرد نفسك فبسموه حاكم تعلم غير حاكم شفته هيك هو يكل الأمور هذه هي أنا بنجن لما يتحدثوا عن زعيم خاين كيف زعيم خائن ما الزعيم الخير ما بيكون زعيم بيكون صنمايا عشاقه بيكون أي حياة بيكون الزعيم بيقول الزعيم <تصفيق> الزعيم الفلسطيني، الزعيم المصري، زعيم إيه وزفت إيش خاين هذا صعلوك ها، بندية هذا، رجل إصابة هذا ما فيوز، نقول شو زعيم؟ هذا الزعيم الرجل اللي فحل حامل هم أمة، وراه صحيح ها، وعايش معاها وعايش بيها وفيها ولها نجحها نجحها فشل، بيضلوا زعيم في الأخير صح ولا؟ بس مش واحد ثالث ركضوا لزعيم زعيم خاين هنا تنتهك كلها صح أنا قلت وتغتصب اللوحة. انا صحيح بتقولي عالم دين فاسق كيف عالم فاسق الله ما قال هيك الله قال إنما انما الله من عباده العلماء العالم يحشر الله انا صحيح والعالم بده يكون عالم على الاقل لغة فاهم يعني فالقول جيب لي واحد فاهم ويخشى الله وخاشع وطيب وامر ونهى الأخير بعدين يسمي عالم نتكلم عليه ما تجيبش واحد من الشارع البعيد كذا كذا كذا جامع صفات النذى كلها وتقول لي عالم وتنسب بعدين الفسخ والعهر وكذا والخيانه والعمل ودول لي عالم بتكون أساتذة العلماء الدين كلهم. كيف شو سرفوا هذه الخطة في الأول حدد الفضل. فانزحش. كم شو جبل السؤال هذا الملغوم. فأجابه ها بنوع إيه يعني من الجرأة هيك أو من ال ال ال ال ال الإنكار. عارف إيش قالوا؟ لك. شفت؟ ما خلناش السؤال في عمومه. قالوا نعم تعرف نفسك يعني. فكم شو الأحكام بالمطلق؟ يقول أنا كيف أحكم جيدا إذا أردت أن أحكم؟ الحاكم كيف يحكم؟ وأكثر الناس على الفترة لا يحبون إخراج السؤال مخرجاً واقعياً يقول لك أنا يقولك آه. أفتنى يا مولانا في من؟ في من؟ تكيزك عن نفسك يحكي يقول أنا بصراحة اختلفت مع أخي في 200 يورو يقول هكذا عشان أنا أحكم عليك تماما لا هو بيجعلها يقول لك أنا بنسترحان له وإذا كذا اولاد نخذهم لا عشان نلزمك فقال له ايه الأفضل لك أن تبدأ في تعلم كيف تحكم نفسك قبل أن تسأل عن كيفية حكمك للناس، فقال لك لو كان هذا الجواب من غير فشوصله قطعة رأسه، ولكن عارف محبة الناس لهذا الإيه، الحاكم الحاكم عارف محبة الناس يكون في شوصل، قال وزراء كذا، فسكت عنه، ثم بعد ذلك حطه من منصبه، هذا منصب تنفذي، رئيس الوزراء هذا إلى منصب تشريفي ذي عنوان رفيع، <تصفيق> زاد كثير من أه؟ أه. لكن بلا إيه بلا صفة حقيقية، خلاص نصل إلى عشان ما يقدر الشمال أي حاجة؟ ولا هي أي حاجة فأدرك المفشيوس أن مهمته قد انتهت، فترك قضى الثلاث عشرة سنه التالية على هذا الحدث الكبير السياسي في حياته في التنقل بين المدريات والولايات يعرض نفسه على الحكام والملوك والأمراء ليفهمهم مبادئه وعسى أن تلقى اذنا صاغية من بعضهم لتطبيقها أريد أن تطبيق أفكاره يعني. ما بكارش بحنا على المجتزخ الشخص هو وهو القائل وهو القائل الثروة والجاه اللتان يحصل عليهم المرء عبر البعد عن الاستقامة والمبدأ عندي وما شر مال موت ومال من الموت وما العار؟ ألعن المفناء وألعن العار. مش المشكلة أن مش المهم هو ثروة وجا كيف حصلت عليهم؟ في ناس لا, لا يعتني كيف حصلهم؟ من عنده ثروة وجا خلاص لا. ف الرجل ما بدأ الرجلها وكان صادق مع نفسه مثل سقراط موله فعلا صادق أنه مع بديه ولكن دائما للأسف من سوء حظه المسكين قابل بالتجاهل ولا واحد أمير أو ملك يعني يوافق إنه إيش يغضب بديه وكذا دائما كان يقابل بالتجاهل فأدرك أن أيامه قد دنت ولذلك اعتكف في السنوات الخمس الأخيرة على إيه؟ على ممارسة التعليم حصريا لتعليمه المقربين والتنقيح الكتابي لتراث السين التقليدي لكن لم يكتب هو شيئاً من مبادئه للسبب الذي ذكرته في أول إيه المحاضرة حتى توفي الرجل عن عما يناهز تقريبا الثاني والسبعين من عمره فالقرن الخامس قبل ورد في السادس وتوفي في الخامس قبل إيه ميلاد المسيح عليه السلام فهذا ما يتعلق إيش بموضوع التي أو السلطة أو القوة أخيراً نقطة الخامس الأخيرة هنقول خمس طيقات صح؟ واحد فيهم فيه خمس نقاط اللي النقطه الخامسه الاخيره هو الوين ال وين W والوين تعني فنون السلام مقابل فنون الحرب الحرب له فنون اه في في كتاب مشهور جدا جدا آه. فن الحرب في التراث الصيني في الحرب لها إيه فنون السلام له إيه فنون وهي مقدمه طبعا آه. عن فنون الحرب تتمثل في الرسم في الغناء في القصائد الشعريه آه. وفي جميع ما ندعوه الآن بلغتنا إيش ثقافة الكالتر يعني يبقى في حتى الثقافة الدينية وكذا كذا آه هذا كله يدخل في فنون السلام كان يعتقد كونفوشيوس أن فنون السلام هي ما يجعل الأمة متفوق على أخرى مش الحرب مش عدد الجوش مش انتصار في المعارك كلا مش صحيح لا ممكن تنتصر عليه أنت ترى الصين تقريبا أكثر حضارية قديمة وواسعة أيضا كان عندها حدود مفتوحة مع إيه مع الآخرين لأنها بلد يقال الآن يقال هي دولة في قارة هيك بوعنا هي <تصفيق> شبكة قارة هي مثل أمريكا دولة في قارة ربع سكان العالم يا حبيبي شيء مذهل جدا جدا جدا فعندها حدود مفتوحة فدائما كانت تتعرض للغزوات غزاءها مرات كثيرة اي التترها هؤلاء المغول جنس المغول هذا مرات عديدة غزوه وهم الذين قضوا بغزواتهم على بريطانيا قضاء مبرم نهائيا ساهم في ذلك أتيل وجماعة من الهون هذولا البرابيل هذولا لكن التتار إيه غزة والصين حدة مرات؟ و كانت الصين تغلب مش عسكرياً روحياً معنوياً كيف تمتصهم؟ بيدخل الغزاة بدمر و بحق بغضة. بعد شوي يمتصون يرون أن المغزيين المهزومين أعلى ثقافة منهم أعلى بكثير ثقافة حقيقية على الأرض فيبدأ أقلق الغاز يكون قائدة من قوات التتارة يتبجح في بداية بعدد الرؤوس التي يقطعها يقطعونها منها أهرامات مثل الجنكيل خان بعد ذلك ينتهي في النهايه الى ان يجلس متعلما بين يديه احد المعلمين الصينيين متعلم تلميذ أه؟ ويكون غايه المنع ومناط فخره ان ينسى الناس موضيه كتتري منغولي وان يعد صينيا ابن السماء النموذج هنا كوبلاي خان تسمع فيه غاز عظيم جدا جدا وسوى دوله عظمى هذا كوبلاي او قبلا كوبلاي كوبلاي خان هذا تتري هذا منغولي غزا الصين وفي الاخير كان يقول مناط فخري انني اصبحت ابنا حقيقيا للسماء يعني ايش صيني صدقوا انه صيني الناس وقالوا هذا صيني صيني خلاص وافق عليه فرح جدا جدا هذا حدث اكثر من مره وحدث اروع المرات مع مين حدث مع المسلمين مع المسلمين في الفصل الاول من كتابه العظيم جدا والفريد ابريشن وسلام أو الدعوة الاسلام يقول طيب الذكر توماس ارنولد يقول لقد حقق الإسلام أروع فتوحاته وأعظم إنجازاته يوم انثلم سيفه وانكسر في اللحظات اللي دمر فيها الإسلام عسكريا حقق أعظم فتوحات كيف مكتش مع الغز الغز التركي نترى هذولا جنس الغز هذولا ها هزمون هذو شفت عينا وبعدين استوعبته الحضارة الإسلامية وأسلموا وهم هذول قادوا العالم الإسلامي ست سنه 400 سنة أربعمئة سنة أربعمائة سنة على الأقل صح ولا لا غريب كيف كيف صار هيك وأجناس بربرية اللي كانت متوحشة صاروا متحضرين وبكائين وأصحاب أشعار وإلهيات شيء غريب والدرس الثاني يمكن أروع بصراحة شوية مع التتار التتار معروفين من هم التتار آه وهذول التتار نفسهم سلالاتهم هم الذين بإسلامهم الجديد أقاموا إمبراطورية مجيده عظيمة جدا جدا وانسانيه في الهند على مدى أكثر من ثلاثمائة سنة وشوف الآن تجمع الأجمل وأروع بناء على وجه الأرض، آه، هذا بنا أحد ملوكها هؤلاء رانكت سيب أو تسيب، أه؟ لزوجته ممتاز محل، وبناه بطريقة معينة بحيث يراها حتى وهو نائم، آه، صورته شيء غريب، وعنده من نوع من اللطف واللطاف والشفافية أو الرقة، آه، والروح الشعرية عجيبة جداً جداً، ولذلك المرحوم عليه الشيخ قاعد يذكر أنه لما أجي أبحث في هذه الروح هو جعل طبعاً الروح الصينية واليابانية والكورية والأجنس هذه مع المنقول أن نقول واحدة وعندهم روح ذكية قال أحجى ما لاحف في هذه الروح أنها روح متطرفة في كل معنيها في كل الجانبين يعني إذا مارست الحرب وكذا كذا تكون عنيفة جداً جداً, جدا. يدمروا بروحه يتحوو يحني قوما بخلوه شيء إذا مارست الفن وصناعة إيه ها الشعر والعواطف والأشياء الحلوة تكون لطيفة جدا جدا حتى قال فنهم زمونه شو فن المنمنمات صح يعتمد على نقاط الصغير جدا جدا والتفاصيل دقيقه بشكل عجيب قال روحهم لطيفه الى هذا الحد ايضا يجمعون نقيضين لكن تاتوا الظروف يعني هذا رهن ايش رهن الظروف المهيئه فلما يصطدموا بحضاره عريقه زي حضاره الصينيه تظهر الجوانب الطيبه فيهم هذول التتار صح يصطدموا بالحضاره الاسلاميه ظهر شكت طبعا في نموذج ثالث أنا بحكيت طبعًا هذا ممكن حتى يحبط بعض المسلمين اللي يعتبروه هذه إيش خاصية للمسلمين لا مش خاصة صح إحنا يعني نشكل استثناء ضمن بعض الاستثناءات كنا نظن إنه فقط هو الحضارة الإسلامية التي دخل فيها المغلوب عفوًا دخل فيها الغالب في دين إيش المغلوب لا إله هذا حصل مع الصين كمان قبلنا بصراحة ها. وحصل أيضًا مع الغال سكان فرنسا الأصليين هم الغاليون، صح كانوا أشداء أهل الحرب وكريهة كما يقال متمرسين فيهم الحرب كانوا فعلاً ولكن عدّوا وعندم في الزبدة الغربية الآن برابرها مجن لي لأن ثقافتهم خام لم تسقل، لم تثقف ما الثقافة من تثقيف تثقيف الرمح وكذا لم تثقف طبيعة ولم تهذب خام رور كولتور هيك رور ولا شيء عندهم سكين استضوا من هذولا الرومان الرومان عندهم بقايا وعندهم طبعاً مخزون من اليوناني إلى حد ما وفي حضارة على كل حال يعني أروع من حضارة إيل الغاليين وبعد غزو قيصر سيزار هذا إلهم لم يشهد التاريخ انضفاضة واحدة إل الغاليين ضد الرومان ليس بسبب إيش القوة العسكرية بسبب القوة المعنوية للرومان عليهم خضي أكثر منهم تعبين أكثر وتحولوا وصاروا جسم متحضر بشوي شوي هذا حصل يعني هاي, هاي ثلاث أمثل على الأقل ثلاث أمثل فاقعة في التاريخ على على صحة هذا الاستثناء يحصل أحيانا هذا إيه الاستثناء فكونفوشيوس كان واعي بالشيء هذا ما كانت يقول لا القره العسكريه هي إيه؟ المعول عليه لا لا المحك لا لا القوه المعنويه اه الون فنون السلام ايش عندك من ادب من علم من شعر من نحت من رسم من تصوير من فلسفات زي فلسفتي اه كونفوشيوس مثل فلسفتي انا مثل حكمه الطاو معاصري اه الاكبر مني الى آخر. هذا هو وصح التاريخ في الأخير بأكد هذا الشيء والقرآن برضه قال لك، فأما الزبد وأما ما ينفع الناس اللي ينفع، أيش عندك نافع يا حبيبي؟ اللي ينفع يبقى لذلك أنا بقول لك، حتى في المعارك الفكرية على أي مستوى فقهي وغير فقهي ومستوى حضاري كمان أه؟ وبين حضاري إلى خيري وعبر حضاري، أنا بقول لك، صدقني الأفكار والنظريات والمقولات والأشياء اللي تقال اللي فعلاً هو في ذاته نافع أو نفاع أو إيجابي أو سينفع هو ما سيكتب له البقاء والنصر والأفكار الثانية كلها مهما أنت حاولت تستذلها بالبراهين العقلية والنقلية والجيبة والقوة وبالسلطان والليل هنا سوف تفنى ما بتأ قرآن يا حبيبي؟ وهذا باكد لك أنا أقول لك الله هو روح هذا الكون والله مدبر هذا الكون وهذا الكون يعكس حقية الله لأن الله اسمه الحق والحق كلمة عجيبة وممتاز جدا جدا من معانيها الثبات شفت؟ من معانيها الثبات في شيء ثابت يمكن يزول يزول النافع قال لك إيه؟ يمكث في الأرض الشتاء أه هو هذا والثابت في ذاته اسمه حق يعني ما؟ ثباته لا يحتاج إلى براهين وثباته غير مأخوف على البرهان صدقني ما يحتاج إلى براهين كثيرة هو المتزلزل صح؟ مظبوط أو لا؟ نحن نرى لاوتسو، ايش قال لاوتسو؟ الكلمة اللي عبر عنها علم الإدارة الحديث بقولهم اللي بيقول لك أنا مدير فليس مديرا صح؟ اللي له ردت أنا المدير أنا المدير، أنا مدير، هذا مش مدير هذا كلمة في الطائوية ليش طيب؟ إذا كنت مدير حقاً وهذا ثابت عندنا زي ما هو ثابت عندك لا تحتاج أن تقوله لا تحتاج أن تبرهنه متى سيبرهنه؟ إذا كان يشك في هذا لأنه مش حق مش حقناً مدير لأنه مخذها إيش هو؟ بالواسطة آه. أنا برلماني يا أخي عضو برلمان أي مخذها ب 2500 دينار يا حبيبي عارفينك أردني قلتها ووصلتنا وين يا بابا؟ هذا برلماني يحترموني هذا البرلماني احترموني انا الدارس علوم أنا الدارس فيزياء وكيمياء انا اللي عندي دكتورا في الشريعه ليه ما عندك شهاده ما عندك لقب نفسه أخذت كيف الدكتوراه هذه اه درجتك ومين أعطاك ومين ناقشك وكيف كيف تمت العمليه اسكت يا رجل آه. فهذه هي فعشان هيك انا قلت مره آه. ليش ما الحجاب مثلا في تونس غير تونس خسرت السلطه فيها خسرت وضروره تخسر ضروره تخسر عارف ليه لما تحوج الناس انت تحوج الناس ها إلا أنهم يبرهنوا شيء غلبوا عليه، ستخسر قدامهم صح ولا لا؟ أنا أقول لك لو في ناس غيرها كيف لا؟ أنا مليش علاقة أنا دولة ليبرالية تؤمن حريات الفردية والجماعية اللي يحب يتحجب يتحجب، وأنا بقطع إيداً اللي بيتهدد عليها واللي بيحب تطلع زلط مال تطلع زلط مال أنا زي أوروبا، كله هتطلع زلط ملط إلا ما رحم الله وهتكسب كويس، أنا أقول لك، وإن شاء الله لا يوجد نصيح ستكسب مليع، ستودّي الناس في 60 دائم أحسن شيء تعمل اللي عملته وهذا واحد أحد اللي إلا مش هيخش للجامعة ولا المدرسة، وعطوه في السجن، ممتاز حتخاف الناس في الأول لأنها ستبدأ أي الناس تشعر بشعور مش ديني هو أنا أقول لك هذا شعور الإنسان غرزي منعتنا شيء ليه منعت حريتنا معناها فأنا شاهدت في طولش في زيارة قبل سن سن سنتين لابسات الجنز محزك كذا بالمرة آه؟ شو هيك يعني ما شاء الله وطل الحجاب هو هذا مطلوب ما تحطوش ححطه انا بحطه بدك اثنين انا حر انا مش محكوم لك انا حر اللي بدي ها نفس الشيء الان بدك اي انسان يبقى ايش كاهب يردد لازم معينه ها, ها. استوب الاعتراف بشيء هو له يبقى الوضع حتى يموت انا هذا انا هذا انا انا انت سلبته بدك تسكتوا غير ما احكي يقول له أنت هذا طبعا هو هذا هو حيسكث هو يرضى كثير الناس اوادم طيبين حيسكت مسكين هو وطبيعة الشعوب هيك وطبيعة الأفراد هيك شفت كيف عشان الاعتراف كمان فن مرة في واحد من اصحابي متعلم دكتور هو ومتخصص قال أنا دائما بضر مثل بك يا شيخ عدنان وبقول له شيخ عدنان هذا وكذا وكذا انا بتعززني بقدسني يعني قلت له ليش <تصفيق> انا حبيت اسال كنا في طيارة قال لي طبعا علمك وفضلك قلت له شيء شخصية في شيء أنا في بعرف علاقتي معكم مع الناس ممكن هو اللي بعطيني الشيء هذا. قال ليش هو؟ قلت أنا عندي شيء اسمه فلسفة الاعتراف. قال لي إيش؟ قلت أنا إيش بسميك؟ قال لي ما بفهمش مش مش واعي هو. قلت له قدام الناس خاصة الغروب هو كنت دكتور الدكتور قال آخر الدكتور قال قال لي صح اضحك هه <تصفيق> متجلي ما هي عليها طبعا أو. كلهم بسموه باسمه هيك، كانوا أصحابه ما زى ضمّة. قلت له أنا بعرف إنه الإنسان في إنسان عادي وطبعا طع بشري فينا. الإنسان العادي في نزور اه الى التعريب بنفسي التميز لازم يعرفوني انا دكتور خاصه الناس الاغارب اللي جايين ولازم يعرفوش من خلالي ممكن يعرفوا بسور من خلالي انا دكتور معروف اني دكتور لا انه الحاولي يعترفوني بيعترفوا لي بالدكتوره معني انا ما فقدتش دكترتي حتى رسم بالصداقه والعمر الطويل معهم ضحك هيك استغربوا لي انت خطير قال فعلا هذا جدا جدا يعجبوه منك قلت له لازم تعترف بتونعرف شيء هذا وأنا بعطيك إياه كل مبنونية لأنه حقك هذه ماذا أنا أسبك حقه حقوق الإنسان مريض، آه. قلت في ناس مرضى زي هيك، آه، بيجي بالعمة دينعتك باسمك حتى تودم بالذات الناس غريب هيك اللي بيحترموك عشان يحقق لأنه هو إنسان حقير. قال لي غريب قلت نعم قلت أنا بعرف وبلاه مشكلة هذه في ناس مرضى يا أخي والله العظيم في ناس مرضى غير طبيعيين يا أخي. قلت يعانون ما بعنيش ما في يمكن هذه العنصر قلت هذا العنصر الأكبر. لو كنت انا أسلوبك هذا الاعتراف حا حاتتأذى مني أنت داخلياً وعلم يذهب بالجحيم بل علم بالمشيئة كلنا فرق عندنا جاي وراء علمي أنت في <تصفيق> أشياء بسيطة ناس لا لا تنتبه إليها آه. فاللهم صل على سيدنا محمد إيش حنكون نحكي إيش آخر عبارة آه أيوة أيوة آه أحسن آه الغير حق هذا ما بكون حق أو حق مشوب أو نص حق يحتاج العيش الاعتراف الدائم يحتاج إلى براهين خارجية وهذا بذكرنا بالقصة اللي اللي صارت مع الفخر الرازي مش مع رابع وما كذا لا مع الفخر الرازي كان ماشي هيك وبعدين ناس نزدول وكذا وكانوا الإمام الإمام الإمام علاه طبعًا كان عجيب 350 كتاب كتب في الإلهية وعمل الكلام والفلسفة عجيب عجيب يكفي منها أي المباحث الإلهية يا أخي شو عجيب الرجل آه ضخم جدًا الفخر الرازي رحمه الله عليه ولا تفسيره مائة مجلد تفسير أصلي اللي وصلنا هذا ملخص قلت تبعه ولا مائة مجلد مفاتيح الغيب موسوعة فامرأة سألت عجوز هيك قال لك من ضاقة البيت من هذا؟ قالوا هذا الفخر رزي قال من الفخر رزي عجوز أم أمية قال هذا أقام ألف برهان على وجود الله قالت لو علمتم حقيقته لا بالحجاره بالحجارة قالوا ليش؟ قالت لو لم يكن عنده ألف شك لم أحتاج إلى ألف برهان وكلامه حق وباطل طبعاً لا نقبله ولا نرده كله كله ليش حق باطل؟ أنا بقول لك مش بتعمه هي مسكيني. طب من قال لك إنه الألف شك طب ما في ألف شك صح؟ في ألف شك اختطت ألف برهان مزبوط. في ألف شبهة اقتطعت ألف إجابة صح. بس من قال لك ومن ذا يقول إنه الألف شك هي شكوكه هو مش شكوك الشك. راحت عليه صح ولا؟ لما أجا أخونا عبد الرشيد اللي اسمه عبد الرشيد عبد الرشيد وقال لي القصة قلت له صح. ويجي مش مش صح؟ قال لي قلت ما أقولك يعني. في الحين. أول. من قال لك ان شو شكوكه هي انا الحين اجيب لك برهان وجود الله مش شكوكي هذا شكوك نيتشه وماركس وفلان وعلان مش شكوك يا حبيبي من قال لك بس هذا شكوك موضوعي يعني وقعت في الواقع مكتوب الكتب برهان هاندرسل لازم ارد عليه احنا انا ما اقتنعت باني عندي جواب كمان بس ما اقتنعتش بيها فمش شرط لكن الحق وين عاد انه ألف برهان صح تقابل ألف شبهه مظبوط لازم والله صحيح هذا حق في حد ذاته والمفروض هذا العجوز لو كانت منصفه تعيد احترامه ولا تبقى على موقفه طيب؟ تعيد احترامه لأنه الانسان بصراحة يحوي في رأسه ألف برهان عن ألف شبهة مش شرط تكون شبهاته يمكن ما نشكيها ولا شبه الحمد لله آه إنسان عميق جدا جدا هذا وإنسان إيه علامة مش أي كلام يعني ما نعنده ألف برهان وجود الله صعب جدا ولا مصغية في هذا التفكير آه فاعتقد إنه هذا اخر آخر ما أردت أنا أذكره آه وبكون كملنا إيش النقطة الخامسة اللي هي فنون السلام الون هذه هي ما يعطى الأمة فردها وعظمتها وانتصارها إزاء الأمم الأخرى مش قوة الحرب وقوة العجلة الحربية لا قوة فنون السلام آه. وهذا كلام زي ما نقول في النهاية المطاف حتشوفوه ما بعرف أنا كنت أقرأ لكم بعض المحاورات لكن حاليا نروح بدل اليوم نحن وياكم آه. آه. حتشوفوه كله زيك أشياء عادية مألوفة بسيطة مفهومة آه. سر تعظيم الصيني لها هو ما ذكرناه لكم إنه هذه الفلسفة فشلت سياسياً واجتماعياً فشلت في حياة مؤسسيها ومعلميها ونجحت بعده بقليلها مش بكثير وفعلاً أعادت الصين استقراراً عجيباً وروحاً ايه أممية ممتازة روح أمّي يعني نقول أممية مش هتفهم نس نسبياً مجموعة ها ممتازة وإلى اليوم تقريباً يلاحظ هذا الشعب أشياء عجيبة جداً يعني من تسعة وأربعين لتسعة وسبعين ألف وسبعين قبل حوالي ثلاثين سنة أربعين سنة أه؟ نجحت الصين في كم ثلاثين سنه ها نجح الصين في القضاء على الفيضانات والأوبئة المجاعة في حدث سجلته بعض الصغار على أنه موعب جيزه حقيقي مش ممكن يا أخي ربع سكان العالم تستطيع أن تعالج إنت إيش الكوارث هذه بحقهم في 30 سنة كيف هذا شيء مذهل مما يؤكد أنه فعله في روح جماعية عجيبة في هذا الشعب وهذا كله يعكس أي فضل مين الفضلة الفلسفة الكونفوشيوسية فعلاً عاد لهم نجح الرجل يا أخي نجح ولذا فعلاً كل صيني يولد في إيش في ضوء أو في نور كم في مزبوط ها موضوع ال اسمه هذا over over population أو الازدياد السكاني انفجار السكان في الصين مغرق جداً ها ما في عقدين قضوا عليه مباشرة في في نوع من السمع الطاعة في من الانضباط في في روح جماعية في أساس بالأمة بالجماعة تدوسين هذا هو هيك صح بتصير مرات بوسائل عنيفة جداً كذا لكن لا السبب الحقيقي هو نوعه في الانضباط والروح الجماعية. آه. ينجحون في هذا. الآن شوف التقدم هذا عندهم آه. والتصنيع والتحديث ينجح معدلات غير مصلوبة في طريقتهم يا أخي. إيش هذا؟ نفس الشيء. هذه أمة متفردة وخطيرة يعني. آه. وشريفة أيضاً وعندها تراث عريق جداً جداً جداً. جداً. ويا ريت العالم العربي الإسلامي يفتح عقله ومخه وتمخه مليها وفعلاً يمد جسور السلام مع هذه الأمة العظيمة. وطبعاً السي الذكر هذا الهالك مات هو قبل كم سنة هان廷كتن صامر هان廷كتن هذا آه. تنبأ في الكتاب وكلاش هذا صدام الحضارات تنبأ إنه سيكون أكبر خطر على الغرب التحالف في فوشورس الإسلامي لأنه كان فهم إنه هذه مش حيوانات يعني إحنا مش مجرد حيوانات بشر عندهم عقل ضروري يفهم إنه في جوامع مشتركة كثيرة بينهم بين الصين آه. وانهم مستقبلهم برضه ايه مع الصين ومستقبل الصين على الصين فهمت هذا شو انت موقفها من الدول العربية؟ ها ومن إيران كذا؟ ممتاز في الجمله صح ولا لا فهمت مستقبلها هنا مش غالي احنا لسه مش فاهمين لان مش حابين نفهم ما زالوا حكامنا مش حابين يفهموا لكن يوم يفهموا مستقبلها هنا حبيبي لا تقول لي هنا ولا هنا بصراحه راحت على دوله ضيعوها على, على انفسهم علينا أه. <تصفيق> فضروري نفتح ونحاول إياه نشتغل معهم زي والله العظيم het vertalen. Dat een Dat het طيب سؤال جيد بارك الله فيك وعميق بس عميق وبا الله يوفقنا بالجواب عنه ما نطولش أول شيء بالنسبة لمثاية اللغة اليوم لسا كنت بشرح لأهلي في البيت عنده لا اللغة مش شيء عربي واللغة مش هو عالي الفكر كمان واللغة كمان اه أنا لو أتفق على نشاط ترميزي محض كما افترض بدايات الدراسات اللغوية بعدين تخلوا عن هذا عشان للانصاف العلمي كمان تخلّوا، اللغة ليس عرضي وعاء بعبّل عن أفكارنا، بالعكس أنت تفكر باللغة تخيل نفسك الآن، ما فيش عندك لغة يمتنع التفكير، ما فيش إمكانية للتواصل للمرة مع ذاتك حتى تخيّي مع ذاتك تتواصل مع ذاتك عبر اللغة، ما رايك؟ صح؟ يارب وتقعد هيك؟ كيف تتواصل مع ذاتك؟ عبر اللغة، فاللغة مش بس وعاء للتفكير منهج للتفكير، خطة للتفكير قد تكون منهج الوحيد كمان، ما رايك كمان؟ وهي حتقولي طب بس هي طبيعتها نظام ترميزي مثل ما اخترد دوسوسير السويسري المؤسس أعتبر ها؟ حين تكلم عن العلامة أو الدليل على أنه وجهيين دائماً دال ومدلول مدلول لا الموضوع أعقد من هيك بكثير كيف تم هذا اليوم؟ بشرح لزوجتي بأمثلة من واقع كنا نتناول الفطور بسألوا بعضهم بناتي إيش لون عينك كذا؟ عسلي لونك كذا؟ قلت لها زوجتي بتعرفي؟ لون عيون عسل هذه مش دقيق بالمرة بتدخلنا في حلقة مفرغة قلت لي قلت لها المفروض أن التسمية تأشير لما أقول فنجان يعني فنجان آه مش فلاشي فنجان هذا هو الشرط بس لو أنا سميته باسم يأشياء عليه وأشياء أخرى بكونوا فيشل في التسمية أوجد المشروع هنا التواصل صح ولا لا مش لغة هذا صارت هنا قلت لها لون عيون عسلي كلام فارغ قلت لي كيف ليش قلت لي إيشلون العسل طيب اللي حكوا الكلام هذا حكوه في بلاد مثلاً قد تكون متوسطية لو العسل دائماً هو ذاك اللون المعروف يعني ما بين الأصفر والبن الفاتح هو هذا ما عندهمش غيره لو أشوفوا أوروبا بخمسين ألف نوع من العسل خمسين ألف طعم مريح وكذا حتى في ليبيا نوع كثيرة كان حيترددوا كلون لك لون عسلي عسلي عسل إيه أي عسل وترى لو افترض الآن انتبه إنه ما في فيش عسل في بلد معين أو معين لم تعرف العسل الصين مثلاً ما عارفواش عسل عندهمش عسل لو افترضنا مثلاً فرهم لي حمى، آه، وتقولون حنقول آلون عسلي، كتبين في الجواز السماء قال، آه، عسلي اللون آه، هم عندهوش عسل يقول كيف؟ حنقول زي العسل، حنضطرط الآن، جيب العسل أي عسل موجود في السوق عدة نماذج من العسل، وين عاد؟ وحنفهم إنه هذا عسل وهذا عسل، حقول كيف طيب؟ كيف لونه عسل؟ إيه واحد، يقول والله ما منعرف بس بقوله هيك قصدهم هذا، حقول لا هذا مطاط وغير غير دقيق، آه. عشان هيك هذا بالهبل الآن موضوعي انه اللغة لا يمكن تكون ترميزا محضا الترميز لحاله لا ينجح في التواصل ينجح التواصل بالترميز والاستدلال دائماً في استدلال والاستدلال يحيل على مواضعات مواضعات تتسع وتضيق ما في دائماً هيك قلت لي مش فاهم قلت لها افهمك بس اسلوب بسيط جدا وحتفهم انت الحين باسلوب بسيط جدا جبت أمثلة بالهبل وأنا قاعد أقدر اجيب لك 50 مثال وانا قاعد الحين من جلستنا هذه مثلا نفترض الحين اجى واحد مسيح غير مسلم مثلاً آه. على الجلسة نجيب مثلاً من الجلسة الحينية على الجلسة هذه آه. وبعدين إيش؟ واحد قال ممكن ننصرف نصرف؟ فالثاني سأل صليت العشاء؟ مش حيفهم الاجنبي القضية هذه من الصعب يفهمها إلا بضرب من الإجهاد حيقول إيش دخل صليت العشاء؟ ممكن ننصرف نصرف في رب الطبيعي بينه؟ فيش رب الطبيعي؟ طب إيش الخصية عن كيف هذا مش على السؤال كيف هم تونتو في موضاعات بيننا إحنا إنه ما بنفح ولا يجوز كنا أذل الصلاة وقعدنا وذهابنا دون أن نصل للجماعة فقد عصر أبرقاس أبو, أبو قال مو على ذنب هذا شفت كيف أنت ما بفهم المسيح مش فهم الفقيات الإسلامية صح ولا لا فهذا شك الجواب شك الجواب لكن جواب ضمن موضاعات الما بفهمه ما بفهم الجواب ونها الجواب إحنا مش عصر هذا الجواب يا تقدر ما تقدر لا بلاش قلت لها أجد بنتاً رواند باتها من المدرسة قلت لها يا رواند ترسي أخوك الأعداد قلت لك ما تغديتش بكون جواب هذا ترميزين يستحيل الترميز في السر كيف هذا جواب والمصدحية الترميز لم أتغدى بعده إيه؟ انتبه بتضمن الحين مستوى واحد في المستوى الترميزي تخبر أنها لم تتغدى هذا ليش ركل جواباً إيش؟ على الأمر إيه؟ علمي أخاكي الأعداد والمصدحية الجواب ما يقول سأفعل أو ل هي في الحقيقة قالت لن أفعل الآن قالت هيك لن أفعل الآن بس كيف عبر عبارة لم أتغدى بعده في موضعتُه فما عند أكثر مهاتو الآباء صراحة وعند أكثر أطفال مدارس إنه بعد يوم شاق من الدراسة الساعة واحد الظهر آه ما تناولت شيء غداء هذا مرهق جداً إلي آه ومش حقدر إيش أقوم إيه بما كلفت به فمعناها أرفض الآن ريثما أتغدى إيش آه أنا سأكون مستعداً لفعل ذلك هذا عمري استدلالية حبيبي مش ترميز في استدلال هذا ما بيتم الا عبر ايش؟ اللي عبر مواضعات، اللي عبر إيه؟ مواضعات، واضح؟ تستطيع تضرب امثله لا له هاي البنيه الحقيقيه اللغه مش ترميز، اللي في نظام الاعتباطي ترميزي وبس هيك هذول سذج وجعلوا اللغه ساذجه وفارغه وعلى شان هيك انا بقول لك عاد من الصعب جدا جدا ان يفهم الكمبيوتر والحاسوب الذكي لغات البشر يا بابا أه؟ من الصعب جدا بدك تلقنه انت بكميات مهوله غير عاديه وبعدين بصير في مشكل كمان عارف شو هو كيف ممكن يجتاز الكمبيوتر اختبار التفرقه بين مقام الجد ومقام الهزل ومقام التعريض ومقام التصريح صح ولا لا ايه انا ممكن اقول لا ما اتغدى بعده <تصفيق> واضحك الضحك ما لهاش وزن عنده نقول قلنا احنا انه استدلاليا في ربط مواضعاتي في المجتمع بين ايه انجاز الاعمال وبين إيش التقوي بالغداء بالغذاء فاذا قال إيه المجيب الذي يكلف باي عمل أه؟ لم اتغدى بعد فهذا يساوي او يعادل لا اريد ان اقوم بهذا الان لست مستعدا لأنه ضعيف عنه مش كافر هذا تعرف ليه ممكن هذا الشخص يكون صائم ويقول لك لم اتغدى بعد و... <تصفيق> وقصده ايش ينظر بحاله ايه لواحد صارت ايش بين مدر المثل للسخريه أن كل ما اتكلفوا يقول لك ما قلتش لسه لأنه بطنه على ركبوا جموهرو صعب جدا يفهم الكمبيوتر هذا فهمتوا؟ آه من الصعب جدا إحنا نفهمها والوضعيات هنا تكون أضيق كيف؟ بس الموضاعات ها ها هذه بعد ما تغدى بعده بين إحنا الفاهمين القصة صح ولا لا؟ فهمتوا كيف فهمتوا؟ إيه عارفين قصة إيه أبو فن أبو فنطة زاده اللي كل ما تقول له شغل لك إيه ما قلتش وصلنا نضربها مثلا وين يا بابا؟ فشغله صعب. الاقى التواصل بين البشر هو تواصل بين بشر يا حبيبي بين كانت متفردة تحاول تجيب لي اله وتقول لي لقيناه واحط له واحط له 10 مليارات معلومة بين الصعب جداً لأنه في كونتكست سياقات والسياقات هذه متتولد باستمرار وابدا لا تنتهي احنا الحين كمجموعة نخلق سياقا بيننا ولا صحيح الحين واحد فيكم يطلع يقول إيه؟ زي ابو هيك يضحك الثاني ولا واحد خارجنا حيفهم شو ابو هيك الحضر المحاضرة وفيمحنكهم وحنكهم لزن سنان والشيخ عمل هيك ضحكنا كه حيفه أبو هيك غيره مش حيفه أبو هيك صح ولا لا إيه هذا موضوع جدا جدا حصلت بيننا إحنا فعمر اللغة بتكون إيه مجرد إيه إن شاء الله طريه تميز هذا كنوز عارف على كلمتك ال الفاضل إنه إيه اللغة إيه شيء عرض يعني مقابل إيه جوهر لا لا لا لا اللغة ما هي عرض انتبه تكوانت عرض أي كمبيوتر بتعلمها وبصير ما شاء الله يعني على فكرة الآن مشاكل ترجمة آلية ليش الترجمة طيبة فيها مشكلة هو هذا لأنه إيه إحنا لما نحكي كلام في لغتنا ها الحين مُحَلَّك إذا ما تلقط مش الكمبيوتر إنه كلمة مُحَلَّك معناها المُجَرِّب اللي دد دد راحت عليه وأنا من الصحيح في واحد ما ما, ما ما ما ما ما في ألفاظ غير مشهورة بين الناس ثالثة والثافي محطهاش المُرَقَّم على الكمبيوتر ها بيجي الكمبيوتر إذا أنت كل المعاجم العربية إيه كألفاظ لك ثالثة ها ديدريت ثافي كذا كذا أقولك آه ثلاث حجرات الحجرة الثالثة مش لك ايه كانت مصيبة المصايب زاد الطينة باللي مش لك صعب جدا كل لغة عندنا سحر النظام. وقلت لك هذا النظام بس محصور محصور في المعجميه والدرس الدلالي. الدرس السياقي الواقع بين البشر مفتوح أو هذا أو مفتوح لليوم الخيامة واللغة بتتواصل. مش اللغة الحلا انا أنا بقول لك لا الذهن الإنساني مستخدما للغة وقدرتها التشفيرية لكن عبر عمليات لا تناها من ماذا من الاستدلال. لذلك شوف أنت تغريت الأكس هذه أو بسموها الأفعال لغوية تنبهت للشيء هذا. خليني أخذ مثالي أنا لم أتغدى بعد. بحسب مادة الأفعال هذه ممكن نطلع إحنا ثلاثة إيش مستويات القول. أول شيء يقول لك إيه الفعل القولي وهو الفعل الذي يكون أنجز بمجرد القول. فهنا إيه بنت الحين قرأت لم أتغدى بعد. ما كتتشا ها لسه معناها هاي هي أنجزت بكلمة ما كتتش لسه أول مستوى هذا اسمه الفعل القولي صح ما قدرش نفهم منه احنا ايش؟ الجواب ما بدهاش ما قدرش الرفض منه اثنين المعنى المتضمن في القول وهذا فعل لحاله ايش هو المعنى هنا ما بديش أعلم اخوي الاعداد صح هو أنا. ما بديش ثلاثة هذا مش من عندي هذا نظريه كامله معقده اسمها نظريه الافعال ولسه تقصر عن ايش عن فهم اشياء معينه تقصر عن تفسير التخيل والكذب في اللغه علم علم اه وانا كل ما لك نواته في كلمه زي ما قال لكم في شو هذه ضبط اللغه علوم تطلع علوم رهيبه جدا جدا ودقيقة ومتفلسفه يعني متخصصه المستوى الثالث لهذا أيش؟ القول قالته التاثير بالقول تاثير والمقصود هنا أيش عن التبرير justification برر الشيء اه او عقله الشيء هي لما قالت لما اتغدى بعده صح فهمتني اني ارفض وحاول تقنعني بالرفض تبعي عبر إيش تحباني لأنت سبع ساعات في المدرسة وما أكلتش وانتف صغيرة بحتاج أكل في الأول بأكل بس اريح وبأتهن بعدين بقدر إيش أقوم وأشتغل مع علم تقنع امه بالجواب وأمه على فكرة في لحظة لما تغدى بعده ماشي الحال بعدين فيه ما تقول هذا في لحظة هذا ليس بالترميز صح ولا لا ترميز لما تغدى بعده ولا هو شكل جوابه اه اذا اللغه مش ترميز فقط اللغة اعمق من اظن عشان هيك فيه اتجاه متطرف آخر قال لك نحن لا نعبر باللغة ولا حتى نفكر باللغة شوف يعني هذا عميق نفكر باللغة حنا نفكر باللغة سبيلنا وطريقنا زي النهر النهر ما هو ليس الماء في ماء بالسحيحة هذا ما فيضان هذا فاسر فال في كاله مش نهر هذا طب المجرى لا في مجرى جاف مش نهر ما هو النهر الأخير مجموع الماء إيش والمجرى وطريقة الجريان كل هذا اسمه النهر شيء بنجرده من, من ثلاثة دقيقة أشياء مثلا ولا ما صحيح؟ هذا نهر كذلك الفكر فكر هو لغة كل ما تعرف به صور وهو قدرة ذهنية استدلالية وسياقات كلها مع بعض ولا شيء محقق جداً فالمهم اللهم صل على سيدنا محمد ايش انا حكيت آخر عبارة؟ نسيتها أقول للسياقات لا بالكبل هذه لا لا التطرف تطرف في ناس يقول لك لا ليست اللغة هكذا فقط آه؟ مش حتى هي نفكر بها لا تطرفه جعل اللغة تفكر من خلالنا. وف تطرف كثير هذولا. لا، اللغة هي بتفكر بنا كأنه عندها عالمها ما أنا لوم بهذا الشيء. هذا نوع من التجريد البحث الكامل لا لا كأنه عندها عالمها وقوانينها الخاصة وتحيولاتها وتماكراتها ها عشان تقدر إيش ها توصف ما تريد لا مش هيك لا حقيقة لا إحنا بنشوفه متوسط وصحيح غير متطرف هو هذا. اللغة نظام ترميزي استدلالي أو الفكر حتى نظام ترميزي استدلالي بيستخدم اللغة وسيلة وفيه قدرة ثانية في الإنسان لكن تبقى هذه القدرة هيالانية هيولة شفت؟ تتشكل عبر إيش؟ عبر قدرة اللغة أو لقاءات اللغة على أي معقدة فنرجع إذًا يا أخر كريم موضوع ضبط المصطلحات وضبط اللغة إنه عشان إيش يضبط فكرنا مش موضوع سهل على الفكر أو مش موضوع استسلاج لا موضوع عميق وجدي، حقيقياً جدي هو وممتاز أنا مرة في خط قلت أمثلة عبجي أنا هذي بسيطة عشان استوعب نظرات معقدة فهذي أنا معقدة بجيب مثال بسيط تفهم قلت في خط بيجي ش بين زوج وزوجة خلاف بنفجر فيها أنت مشان ضيفة أنت كذاب مشان ضيفة أحوز بالله أنا أقسم بالله أنا تكتمت المشاكل علي الطلاق منك الطلاق وفي الأخير وش قلت, قلت. في الحقيقة سر الاختلاف بينهم لا هي كذابه ولا هو كذاب هي بتحرف إنها من أرضى النسوان وهو بحرمنه من من رمل ها اه شرم من السماء بالمصر يا ها شرم رمي وسخ مشوار عندك ولا تشوف رحلة النظافة وكلاهما صادق تعرف ليش اختلاف ايه؟ اختلاف فهم المصطلح واحد نظافة بس هي تفهم النظافة ها في حدود معينة لا في حدود معينة يعني نظفت السفينة رك خالص عملت عليها هو نجى في الأسرة أم مصابة ايش؟ بهوسواس قاهر هيك في النظافة. كل يوم لازم تجيب شغل وتنظر الشعشبون، العنكبون، تليفوفون هايوا هنا، عشيش هنا،, هنا وبعدين لازم تجيب هذا الفونيك ومش عارف إيه وتعمل لك وتمسح كل أسبوع لازم تجيب كل السجاد و كل الكنبة، كله كله تمسح الأرض كله وتغسر له وبعدين في ناس لازم تصير عنده سوريا تغسروا الحضران بالمي كم تفوقوا كلها أو مواد معقمة، شو عجيب؟ ها. هي ماشي أتلك يا حبيبي نشأت يلا شك شك شك وحتى مرات تحت تخت يلا حط ال وبحدين مقوم مرة واحدة ما يلو ترى وأغضرا تحط دع التسجيل تطعين نظفتوا ولاك هي ترى هو هنا نظافة هي هيك نشأت هيك مدون نظافة عندها عند أمه وعنده كذا عنده, عنده, عنده, عنده, عنده, عنده مدون نظافة شيء مختلف تماماً والمصحيه أنا مرض على حالي زي بره أجيب هذا السؤال وعلقتك على بعض العلماء واجتهاداتهم بعتب على حالي البعض أنا أقشوم مسكين لنفسي كمان مش كمان له تحكي هذا بقولها نفسي غلط تحكي عني هالكلام قدام الناس هذول المزاكي ليش؟ ايش يعرفوا هذا الشيء اللي علموا التحقيقات؟ فلما تيجي انت مثلا تنقصوا من قدر تحقيق لعالم مشهور بتخرب بدو هو ياتيه في صحراء اه بلا معالم وصور ومنائر أخ مش فاهم هو وبحترمك وبقولها طيب هذا فهمان وعالم بس طيب حضرتك ولا ما برضه كبار ايش القصه يا اخي؟ غلط اسمك يا مروه ليس من اهلي مسكين عنده مفهوم العلم هو مفهوم شهره المشهور انه والناس عم تدوع هو عالم انتهى خلاص وأنت عالم أنا عمدة وانتين من عم الذي وإنت يقدر يميز لك هذا مش علم هذا جهل هذا اسمه حماق هذا هبل في العلم لاس أحسن من هيك ورا مصحي وودام وملهم فصار بصير اختلاف مفاهيمات مش اختلاف المصطلح المفهوم إسمه المصطلح الحرية ورا مصحية كل لك عنا حرية آ علم ولادك على الحرية بناتك على الحرية قصدهم الحرية حرية التعبير ايه التعبير عن ايه الرغبات المشروعة في حدود لياقات المجتمع هذا ت... تعبير حريه او الحمد علمت اولادها حرية يطلب مصروف من ابوه حريه هنا في مساله دينيه حريه البنت في الغرب هنا حريه انها تروح ايه تمارس كل انواع الجنس ولا والجنس الجماعي والجنسيه واي حاجه حريه الحريه عندها ايش حريه تتصرف في جسدها كي بلا حدود هذا في بلادنا شيء مدمر مصيبه لا مش مصايب ومصطلح واحد فبالعكس في خلافات كثير جدا جدا للأرهاب الآن إيش عايش مش مع الغرب غرب مصطلح بينه وبينك أمريكا رفضت إن تعرفوا والعالم كله يطلب تعريفه وتحديده ها حدد ما هو الإرهاب بالضبط وهم عندهم خبر إحنا أنا خبر نعرف هذا الشيء يعني مش عملي صعبة أمريكا رفضه ليه لأن عرفت إذا حدد الإرهاب تماما ها حددنا أكثر الألعاب ستسحب من تلقائها ولن يقبل الناس أن ينعت إيه البلد الفلان بالإرهابي والشخص فعلًا بالإرهابي والخوف فعلًا بالإرهابي والدع... والدين كله بالإرهاب دين أمة بالإرهاب وكتابها بالإرهاب مش ممكن لن يقبل العالم كله هذا الكلام لكن طالما أنت إيش تتحدث بلا تحديد فليكن لأحد أن يحمل إيش ما شاء على ما شاء ولا مصحيه لا أنا قصد من الإرهاب هيك هيك بس أنا ما فيش تواصل هنا تستكر اللغة وتغتصب بل تبتذل وتمتهن اللغة ما جاءت ليه وفي الحقيقة مش اللغة أبوك الفكر شان نقول اللغة يعني مش بسات لغة هي إنجليزي ألماني ياباني لا الفكر الإنساني شو أنا الفكر إحنا اللغة مقوم أساسي فيه بس هو آآآعمق منها وأنا مش صحيح بس أعمق منها كنظام ترميز أذكوا نحيل ونقول نظام ترميز مع استدلال بصير فكر صير لغة وعاء للفكر هو يعني والفكر وعاء للغة وانتينا آه فلا هذه مسألة مهمة الشيء الثاني ضرحت عن الحجاب من الحجاب آه قلت لي الجماعات لا ما أقدر أشتم الجماعات السامية حقيقةً هذا ظلم يعني مني هيكون إنها عملت على إيش؟ على تكثير الأعراض، ده أعراض فقط. لا لا لا. الجماعة السامية كلها بغض النظر عنها أه؟ تريد من المسلمين أن يعودوا إلى دينهم بشكل عام هيك. بعضهم يعني يركز على أشياء كالعبادات وأشكالها وطقوسها وعياتها، ها. وبعض مظهر الزي عندهم مهم جدا جدا. مشحشيا بالنقاب كمان والليحة وطول الليحة والأخري، ها. وبعضهم لا يركز على جانب ثاني اجتماعي سياسي الأخري فكري علمي يختلفوا لكن عموما عموما. ما فيهم إيه جماعة تريد فقط المظاهر مبتوطة إيه عن جوهرها أو عن حقائقها وقالت هيك لا لا لا لكن اللي حصل أنا بقول لك اللي حصل في إيه في كون أجزاء من هذا الخطاب أو بعض هذا الخطاب ها لم تكن جوهرية لم تكن عميقة ها كانت يعني إيه خطاباً متسرعاً ها وتجيشياً وتعبوياً وسمو الصحوة يلا يلا يلا عليهم خشوا المسجد يلا ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه زي اللي راح بنا مسجد هذا والناس دخلت عليه كده والثاني بنا مسجد ما فيش حد عليه فوقف واحد يلا صلاة ولا وضوء صلاة بلا وضوء المهم إنه هي الناس خش في المسجد يعني كثر المساجد وكثر عدد المصلين وهذا مهم زي ما هي حتى في بعض الأثار والأخبار مساجدهم عامره بهم وخربة من التقوى مورودها في في الأخبار على رسول الله إنه حسيه في آخر الزمان مسجد مليار للمسلمين صح أنا ما قلت عليك أنا شخصياً يعني أستبشر خلينا ولا أستبشر كثيرا بهذه الظاهرة ما حد وأنا صغير كنت فرحان بها وأنا شاب حتى صغير بعدين لا الحين علمت ما ما أستبشرش بها وحكيت لكم عن الشيء سيد قطب لما يقولوا الحرق الإسلامي جزء من جماعة المسلمين ما شاء الله وجود في السودان أرضا خصبة ومرتاع وكذا وعملت وكذا قالوا لهم لا لا تستبشروا كثيرا ولا سريعا لا يهمنا قالوا لهم العدد والكم والكثر قالوا لهم مش ممنوع في سنة سنتين صاروا لا قالوا لهم أهم شيء الكيف الكيف النبي نجح بالكيف على فكرة هذا صحيح. سبعين ثمانين واحد ربهم تلقى هالسنه ليل هذا هو يا اخي هذا هو الحمد على اكتافهم مش بالكثرة هذه مائه الاف وملايين من غير حقيقه من غير جوهر فهذا البصير الان ها؟ انه حصل هذا ليه؟ لأنه الخطاب هذا فعلا في جزء منه كان شوي سطحيا ويدعو الى الاسلام و الاخذ بالاسلام و خروف استلمي كافه من غير تعميق كيف خذ مش كعنوان بس همقليه وانا قلت انا بنتقد دائما مثلا خطبه يتحدث لك ايه نفترض عن التقوى، طيب يستطيع هذا كل واحد عملية سهلة خاصة الآن بحصول الإنترنت وال والاصطناعات المدجاهب هذه عندك عادي، والمكتب الشامل وغيرها أو المكتبة الألفية ومكتب التراث هذه عادي يكتب كلمة تقوى له خمسين ألف حديث عن التقوى والوراء وكذا وعشرين قصة وخم خمسمية ألف بيت شعر عن التقوى وييجي حفظي ييجي على المبر ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت ت تجيب لحيثية واحدة، مسألة جزئية واحدة، ها؟ جزئية واحدة، وتكلم عنها اي من زاوية التقوى مثلاً، وعمقها، بعده ز، زا... وجمول قبل هيك، ها؟ قلت أنا في درس برضو هيك، بدروش السبت هذه، ها؟ بعض الإسلاميين أو كثير منهم للاسف الحقيقة أكثرهم عشان نكون يعني متواضع أكثرهم مع الحقيقة هو هيك ليه؟ لأنه هاي خطابهم، كتبهم، وخطبهم محاضراتهم أكثر كذلك يكتفون فقط. بدي باجة الإسلامية يعني قال الله قال رسول وقال أي شيخ الإسلام فوين متعل وبلس طب ما فيش عندكم مثل أخي من التاريخ ها من حياة الناس من واقع المجتمع من علوم أخرى تضون بها هذه المسائل من علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأدبيات القصص الحكايات ها إلى آخره السياسة ما عندهمش ما عندهمش ما عندهمش ثقافة هو ها فهذا طبعاً يعالأمر فخيراً جداً جداً جداً وزي ما شوفنا، شوف كونفوشيوس كان الفكه من هؤلاء كونفوشيوس قال لك لا ما يكفيش مواعظي اللي أنا مش هكتبها مش هكتبها مش هذا لازم هذه القيم اللي ممكن ايه غير يعرضها يكتفي بالوعظ بها لازم تتمأسس من خلال كل مؤسسات المجتمع وترضع مع لبن ايه وحليب الأمهات عبر المسرح وعبر المعبد وعبر قصائد الشعر وعبر التمثال وعبر الرسمة وعبر ايه الموسيقى وعبر كذا وعبر المهرجانات حتى الشعبيه قال لك صح وانا اعطيكم مثال أجمل ألف مرة أن أحضر مسلسل نور الشريف عن عبد العزيز من أن أعطى محاضرة عنه أو حتى عشر محاضرات ولا ما الصحيح المسلسل هذا عنده جاذبية خاصة جاذبية جذلة يا أخي العمل المتلفز أو السينمائي له جاذبية عجيبة جدا جدا جدا و الإنسان يتعلم بالصورة و هذا ما نحن نتحدث عن الصين هذا مثل صيني صورة خير من ألف كلمة مثل الصيني قديم جدا عريق يقول لك صورة واحدة كتابتهم كتابة صورية كمان ما رأيك؟ وتصويرية صورة خير من ألف كلمه صح ستقول له الصورة هذه والتعليم الصوري، تلفزيون، فيديو، وإنترنت كذا سيضعف عند الإنسان حاسة التجريد صح سيصير كائن عملي أكثر منه فيلسوفا مجددا إذا كنتصر على الفكرة ما فيش فيها فلسفات بالمعنى الغربي للفلسفة عميقة جداً لا فيها فلسفات اجتماعيه حتى قال بعض درس غربيين. كل فلسفة صينية في نهاية المطاف هي فلسفة اجتماعية في روحها، صح؟ الموهية، آه، والطاوية والكونفوشية، فلسفة اجتماعية في الأخير بتضلها حقيقةً. لها علاقة أي بضبط الأشياء هذه، بمعنى أو بأخر. هم يعرفون هذا. عشان هيك مقولك آه صورة أحسن من ألف كلمة. حضارة ثانية لا تركز على الكلمة كثيراً جداً جداً جداً. يعني الحضارة الإسلامية، ولا مصحية. لذلك ممكن أصيبت بداء التجريد دون أن تدري. اليوم الفكر الإسلامي. آه وفكر علماء المسلمين والله انا في الفتره هذه سمعت بعض المحاضرات لبعض علماء مسلمين يتحدث في اصول الفقه وحكمه الشريعه وتعيين الاحكام والمقاصد والله شيء مؤذي جدا جدا اقسم بالله يغذيني في نفسي بطريقه ما في فكر لأنه ما في فكر فكر متناقض فكر غير سليم غير دقيق غير صحيح يعني كارثي كارثه والله العظيم وبيخبروا اي شيء لأنه الشاطبي قالوا الغزالي قال ما تخبر كل شيء يا رجل هذول ليسوا انبياء طبعاً بعد تخطيرنا وتوقيرنا لهم بنعرف إحنا إحنا ما نحن فيهم الا كبقل في نخل في اصول نخل طوال لكن بنضل برضو بشر وعن اجتهادنا وعن استقلالنا اه مش حنقه احنا لما تيجي تقول لي مثلا ايه الامام الشاطبي رحمه الله عليه يتحدث انه إيه الامر في ذاته وامتثاله مقصد كلا فرق انت بكون تقوض أصول المقاصد كلها بصراحه يعني ايش بصير معناها في الاخير بصير معناها اه انت الامر الالهي والنهي طبعا بالانتهى عنه سواء فهمت حكمته، ما فهمتش حكمته، دليلها لم تدري بها، اه بدك تمثل كما هو، وهذا مقصود، مش ممكن يا أخي مقصد شيء غير هيك، ده. المقصد لابد أن يكون شيء المعقول مفهوم اللي، وعند التطبيق يبدو لي مخالِيش والجزئيات، أفهم ليش؟ ليش الله أمر بهذا؟ علشان هيك فضناخذ، لما تقول لي أنت العبادات في عمومها اه لا تحلل، غير معقولة المعنى، صح ولا؟ فمن الصعب الوصول إلى مقاصدها الجزئية. ما افهم أفهم مقصد عام كلي. يعني مثلا الصلاة عندها مقاصد أكيد عندها مقاصد اه هذا صحيح. إذا الامر بالناحية الروحية عندها مقاصد كليه بس ليش هذه ثلاثة وهذا اثنين؟ الصعب أن تفهم هذا. من الصعب. ولما فهموش بدي أن صح؟ لأنه تعبدي. غير معقول المعنى. بس المقاصد في الأصل الأصل فيها أن تكون معقولة المعنى. في الكل وفي الجزئي. في الجملة وفي الافراد فالمدوي لا هو عمل قاعدة لك من المقاصد امثال الأمر في ذاته بتكون هدمت البناء عليه كله بصراحة بصراحة وبتكون ما تعلل لي كمان ولا تفسر ولا تبرر لي كيف إنه الصحابة أحياناً علقوا بعض الأحكام ناس عبروا قطل بعض الأحكام يا في شيء أكثر من تعليق بصراحة ولا الفرق شرحناها سيدنا عمر قرأ سورة طه بصراحة في شيء مختلف وبتكون سدته عليه أبواب ما ما في عمق حقيقي وما في واحد بما يقولون وبما يقال لهم و بما يقرؤون واضح؟ فقصد أقول لازم إيش ما الخطاب الإسلام يتعمق من قريداً كثيراً حقيقةً لازم يتعمق كثيراً جداً وما يكونش عينه ستقول لي طيب أنت لازم إيه بكل تواضع يا عدنان تفرق بين الخطاب المسجدي وبين الخطاب الأكاديمي الدراسي أنا أقوله بصراحة للأسف وهذا مزعجني جداً جداً الفرق بينهم مش كثير واسع إيش رأيك؟ عرف ليه بدليل؟ بشوف أنا هذا الأكاديمي أخد دكتوراه وقعد عشرين سنين يدرس، يكتب، يلخصها، يقطع، يلخصها، هو نفسه هذا بتصير يوم مسجد أو بيجي بخطه جمعة أو بيجي بعطي محاضرة أنا السماع اللي حضرته بصراحة مش محاضرة مسجديه، محاضرات إيه في ناس متعلمين في دورة تعليمية، شيء فظيع جداً المستاهل ما شاء الله. نيدرك سير نيدرك يعني الشيء مو مؤلم جداً جداً. هذا هو وإذا بتشوف فيه شيء رائع وجيد أحياناً. معظمه في الكتب هذا من المنقول والمخصوص والمرصوصة، مش من الفكر والقدرة الفكرية هو مسكين، فيه ولذلك الفارق بين هالأكاديمية هذا وبين المسجدي بسيط جدا جدا، موجود لكن بسيط مش عميق جدا، والمسا وبعدين بصراحة الخطاب المسجد نفسه غير مرضي، مش لأنه هو أكاديمي غير مرضي، الخطاب تجيشي دعبي وغير معقول لا عقله هو، أنا بأشوف إنه إيه ما عندهش حتى منطق في أشياء كثيرة. اه يعني لما بخاطب الناس كمان لا ينمي فيهم إيه؟ العقل والمنطق والتبرير ينمي فيهم زبدهك رحت الجيشيه قطعيه خلاص مش كافي هذا يا اخي امته تحتاج الى عقل لذلك هذول لي خطوط وانا ولك خطوطه وين خطوطهم في أي لحظه ممكن اي جمهور من هؤلاء يتحول الى قاتل الى ارهابي الى عدو جيراني عدو لاخوانه عدو لبلدي عدو نفسه هذا شيء بخوف جدا جدا اللي صار في العراق واللي صار في غير العراق مش أه؟ شيء منذر بخطر شديد جدا جدا انا بقول بيخش المساجد بس مع دروس وخطوه بتعلم سنوات هذا المفروض يصير عصيا على التوظيف السريع على الابتسار بصراحة على تغيير إيش دوافعي ماسكين وأنا وزعي يحول إرهابي وقاتل ومفجر نفسه ومكفر للناس وكذا لا ينبغي يصير عصيا على هذا سعود حاصنا وحاصنا إيش مش تعصبية علمية علمية صار عنده خطر حتى عن نقاش يناقش ربما نقف علماء ويظهر لك عوارهم وهذا بحسن الحمد لله مرات ها ورك لا هو علم كلامه غلط. كلام متناقض، مش صحيح، هذا مضادا، هذا هذا البديهي ليش لا يا أخي؟ مخاصة إنه العذر الوحيد لهذه الروح تجيشية التصحيية التعليمية المقولبة آه هو فاسد العذر هذا إنه نخاطب العوام يا أخي الله يحييك وخليك آه العوام هذا أصبح مفهوما قديما جدا أنا شايف يوم ما كانوا الناس ألف بيت وبيعرف شكتوا يا أخي أيام جد وجدك أنت اليوم بتخاطب الناس أكثرهم جامعيون يا حبيبي القليل فيهم يعني أقلهم على أقل مخ ذي ثانوية عامة ولا مش ودارس فيزا، وكيمياء وهندسه وتاريخ حديث وعصر نهضه مش عارف ايه شخذت تقول عوام عوام يا حبيبي أنت انت اليوم هذا ابن الثانويه العامه هذا عنده معلومات واشياء ارثته ما كان عارفها صح ولا لا عن العالم وحقائقه والتاريخ والسياسة، والدين كيف اخذوا العوام ايه عوام ايش قصدك عوام انت مستخدين كلمه عوام آه. نوع من الوصايه على الناس نوع من استحقار الجمهور عوام مش فاهمين حاجه آه. انا هذه كلمه ايه من علماء آه. اي ارحم الناس يقول لي يا شيخ عندنا احنا نعرف ما شاء الله ولكن خاطر قلت لهم ما هم شوفوا صغار ما شاء الله حلو هذول قاعدين بحبوا بالبزازه ناس متعلمين يا أخي هذولا؟ لماذا مالها احتقار للناس ارفض هذا يزعجني هذا لازم يكون فيه احترام وحتى بعله تعالى حتى العامي هذا اللي انت عامي وبسيط قد يكون وعنده استاذ ابتدائي بعد ما يسمع 60 3 أنا بقول لك بصير ممتاز من اخوانكم هنا يمكن بعضهم ايش اسمعنا اه هم الحكوه مش انا اللي اللي استسأ هم لحقوا واحد يقول أنا غادي لما كنت في مصر آه. وقعدنا في جدة زي هيك وبعضهم قيادات كبرى في حركة كفاية قيادات وإذا به يا دكتور من وين حصلت الدكتوراه وأخونا هذا عنده تنويع عامة فقط والله لاذي ما هذه دكتوراه دكتور ما هذه دكتوراه كيف تروح في الاشياء الأشياء كيف كذا صلع الرجل قالوا هذا تعلمناه هو اللي تعلمته جامعه جاب غرف المسجد بصدق إيش نسألك نتكلم به بهذه الأفاق واحد من اخواننا هنا مش حنحرجوا ها راح مره يعطي امتحان فلسفه أه. قال لي ما درستش فيها ولا حاجه ما كانش عندي وقت قال لي بسمعه منك هذا يعني ايش كون عندي ذهنيه فلسفيه رحت البروفيسور نفسه بمتحنه استخرب جدا كانت عندك عقل فلسفي ممتاز انت قرات كثير قال له ما قراتش حاجه قال له ممكن كيف ايش تعلم قال له انا تعلمت من شيخي شيخ الدين تبعي قال لي اخذت علامه ممتاز جدا والله العظيم ها شيء لا يصدق ها واحد من إخواننا برضو هنخلص درستين من أول شهر ها قالوا له أنت أول طالب يمر علينا بالمستوى هذا كيف كم أنا تلميذ الشيء أنا يوم نعرفه مظبوط هو هذا هو نفسه مستشرقين قالوا صح إذا هيك مفهوم فهم عنا إنك تخرج بهذا المستوى وهكذا ها الأخ الاخر على محاضرة سويتها حكيت عدد مرة هذه عبيح كنا ماذا ها آخر دكتوراة في فرد سلافة بدرجة علي قال لي درجة امتياز محاضرة 8 ساعات حوالي دكتوراة سألني قلت خلاص أنا أذلك أخاه دكتوراة ها في بالعكس أنت ممكن تزد الناس خدمة عظيمة جدا جدا أنا بقولكوا هذه محاضة هذه بسيطة بس أنا شايفها طويلة أسف ومملة يمكنها بعد شهرين أحلي نفسك 이해 تفهم أذية العالم بطريقة ممكن تخولك في نظر ما بعرف فكر فكرك متخصص إيش رأيك تعالوا بعندك بعض الحيذية والأشياء الدقيقة كيف هذا فهمه ممكن ممكن أضحك عليكم كليمتين عنكم فيشيوس ويعمل حرف فهمه واحد عليكم أو الطووي ولا الهندي و... لا ليه جدية اعمل شيء إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أني يتقينه هو أنا مرات بقول حاليا تيبي له هالك حالك ولك هاد يقول له محاضر 15 خمسين صفحة جايب لي خمسين ألف كتاب وبتكر وبترجم وبترجم بحش الحالة حد يذكر بيسووا محاضر عالمية أني هيك طبيعتي هيك إذا تتكلم جود جيب شيء كويس ما تجيب الشيء يقدر واحد يقرأ في كتاب ولا في موسوعة لا جيب شيء عشان هو يعرفه لازم يقرأ له ايش ثلاثة أربعة آلاف صفحة قام كلنا هالحوحة حصلتني هذه الشظرة هذا يسمو تجويد في العمل وأنا بستفيد طبعا كيف بستفيدش بستفيد أكثر عزيفه بصراحة وأنتم تستفيدوا ولماذا لا وقاعدين قاعدين ومضيعين الوقت مضيع الوقت ومضيعوا في شيء له ثمرة أنا بحبه الجدي هذه مصدقية كيرديبلتي مصدقية إيش ما بصراحة والله لا مستنوا سنتين وعشرين سنة على المنبر وفي الفضائية ها يرددون نفس الكلمات ونفس الجمل طب في واحد مشهور جدا على انه من اشهر الدعاء المعاصرين وعسسل ذكوا وعلام كبير انا عمري ما شفته زي هيك ولا علام ولا ما يحزنون لانه سمعت له مره محاضره ممتاز حكى فيها كم من قصه في التراث وبيتين شعر ودددد ولا حلو ممتاز فصيح الرجل ممتاز.. ممتازه غيره طبعا كثير سمعت له الشي الثاني تسعين في الميه نفسها رددها قلت ايه ليس الزلمه الشي الثالث نفس الشيء طلع في التلفزيون نفس الشغلات تسمعوا ألف سنة عندهم شغلات محددة تحفظتنا زي القرآن وبذكرهم بسرعة فظيح هذا من إخواننا هذا مرة ذكرت لك أبو عمار قال لي هذا أبو كذا كذا قلت لي بالضبط أنت فهموا؟ قال لي طبعاً؟ قال لي واضح قال لي في كل درسة بدأ ينكشف لا إخواننا واضح وهذا تمكر في الناس حلاوه ما ينفعش حبيب العلم زي هيك العب العلم الشيطارة تقول علم وفكر كذا تحدي انك في كل مرة تقدم الجديد النافع في كل مرة لا ما شيء فائدة اما تكرار نفسك شيء جريمه في حقنا نحن عادكم مستمعين وقارئين كم ولا صحيح هذا امبارح لما اخساني اتصل بي اخ فاضل هو عنده دكتوراه في التفسير الازهر بامتياز من احبابنا قال لي يا شيخ انا بدي استشيرك ومش عارف ايه بدي احاول الف تفسير قلت له ايش ما في التفسير قال لي كذا قلت له هذا ايش ما له مطلوبه لا لن تقدم شيء قلت له قلت له. انا بحب اشجع كده بس أنا أكون استشرت تصل بي من بلادنا. كينه تأثرت وش مع دورك في الانترنت ممتاز وبدي اعمل قلت له لا انك تالف وتضيع من حياتك سنوات يجب أن ان تقنت بهذه قلت له وي الحرام قال لي كيف قلت له طيب انت المهندس صور قلت له أنا حابب بدا تفسير فاكرني بدا الف تفسير اذا حط في المسجد قلت له يستحي قلت له انا سوف استخدم كل اسلحه المعرفية والتقنية الفنية في كتاب التفسير هذا الجديد قال لي زيكم قلت له زي, قلت له, زي قلت له في علوم علوم جديده قلت له هذه زي شرط كل يوم من السمنتكس هذه والهرمونوتكس وعلى مناهج كثيره درستها أنا وعارف الحمد لله لازم اوظف ما اقتنع به منها في دراسه النص مش قاعد عليهم كتوظيف ذكي متقن وفعلا تستطيع ان تخدم هذه في نطق معينه وتجيب اشياء جديده ودقيقه مش مش اي كلام دراسات معمقه هذه ولا هو سامع بيها يعني أنا لا اسمع لو وانت بتعرف طبعا مستحيل انت ولا مفسرين 700 هذا الدرس التفسي مستحيل سواء حشره غرب بزعبه غربيه ما لهاش علاقة بيها للاسف الشديد مع انها مؤسس صدقني في جزء منها على ما فهموه في جزء طبعاً من تراثنا يعني عجبته انا محاوت الليبي محمد يونس هذا الدكتور احترمته كثير كثير اه اه هو استاذ الحين في في الامارات في الشارقه لما كتب كتابه عن اسناميك براجماتكس يا اللي هي الخطابيات الإسلامية براغماتيكس بنترجم إحنا إيش التداولية أو علم الخطاب براغماتيكس انتبهوا مش براغماتيزم هذيك شيء مختلف تماماً هذيك فلسفة بسمها الذراعية الوسلية أو النفعية تعطوا ليام جيمس جون ديوي أه؟ والجماعة هذولا لا براغماتيكس مصطلح لساني linguistic هذا مصطلح في علم linguistic هذا معناها إيش التخاطبيات أو بيترجموها التداولية علم لحاله هذا علم لحاله هذا رائع الرجل هذا ليش درس تراث الأصوليين بالذات آه. الجمهور وشوي الحنابلة ابن حزم تركوا لظروف معينة ذكره هو وخاصا ابن تيمية رحمه الله عليه وحجيب ووضح لك انه ايه اسس كثيرة لهذه ايش التداوليات او علم الخطاب موجودا في تراثنا واحيانا بصراحة بشكل يفوق كثيرا اخر ما توصل اليه الباحثون في هذا الحقل في الغرب هذه الدراسه تراسط عملها انجليزي اخذت ايامها اعتقد في الخمسه وتسعين كذا الدكتوراه رقم واحد على مستوى بريطانيا في تلك السنه ايش رايك رقم واحد هذه الجدية عمل علمي جدي هذا محترم تكلم في العلم باحترام ليه ما يكون واحد درس تفسير يكون درس العلوم هذا عادي زي ما درس محمد دونس، دروسها يا أخي ادخل لغة إجنبية ألمانية فرنسي إنجليزية ادوس هذه الأشياء في مصادرها وتعلمها يا أخي عشان تفيد علم التفسير أما جاييني كلهم برددوا ناث الكلام القديم بصياغة حديثة ما شلسوا في الأن العلم؟ مش هتكون اسمع عشان ما نتقش وفضلنا وأفضلنا ما شلسوا يعني؟ صاغ المعلومات القديمة في كتب التفسير القديمة بنقعة عصرية يا حبيبي حرام عليك، ضيعت عمرك والله العظيم وخليت كمان أكبر مكتبتي ودفع فلوس في كلام ما فيش منه فايده ما أتفع انت أنت قاعد ولا صحيح؟ وضربت له ببرحة مثال باللي صار معنا لما أنا اصطدمت بالشوبه بتاعت ذي القرنين هذه وهي شبه مزلزلة بتخوف بصراحة من أقوى الشبهات بالتفسير على الإطلاق لما ألاقي أنا أن القرآن بتحدث عن شخص اسمه ذي القرنين عمل رحلة للغرب، بعدين للشرق، بعدين بين السدين وبعدين فرحته هذيك إيش؟ شافوا إيش؟ مستغرب في عين إيه؟ حمئة، من طين، آه، وراح ييجو ماجوج وبن السد الأخير، ألاقي كل هذه المعلومات موجودة بنفس الترتيب وبنفس الأشياء في كتاب خرافي كذب مش كتاب تاريخي، آه؟ اسمه رومانسيات الإسكندر للبسود وكالستينس اللي موجود قبل محمد علي سلمان بأربعمائة سنة، وكتابه مترجم للحبرشية وبعدين ترجم للثانية، ومعروف، شيء بيخوف. وألاقي تاريخ كلاستينس الحقيقي يا لسكاندر عاد كلاستينس هذا كان ابن أخه رستو مبالي من كل هاي الأشياء ولا ذكر عنها شيء وألاقي المفسرين أكثرهم قال لك ذل قرين هو الإسكندر المقدوني وأخرهم إيه الالوسي كمان وألّح على هذا والطبر منهم وكذبوا على الرسول وقال لك ذل قرين هو الإسكندر بان الإسكندرية أحاديث كذب بتكون ورطني في ورطة بتخوف تخلعنيات قلب الإيمان بصير بنصدق احنا ايه قوه النظر ابن الحسن عبد الله عليه. علي اساطير الاوائل تتباهى عليه بكره وعصيله قصص حكايات قال لهم سالوني انا ما أنا عندي رحلات قال لهم من بلاد فارس بالذات اه وسمعت القصص هذه محمد تبعك قال بسمع قصص من رحلات لما كان تاجر ولا واحد اذا جابوا هذه لما كان تاجر مين كان معهم كان عارفهم بروح بيجي كان تاجر نسمع يقعد انا ما مشهور هو مش معروف ويسمع كل مره وظل يختمر في عقله وبعدين جت في لحظه معينه بدأ يألف الرجل ويحكي لهم، وهيه هذه ما لهاش علاقة قبل ولا بغير اسكندر هذه قصص كذب ألفها بسودو ناس شيء بخوف ارجعت لسيد قطب ابن عاشور والشعراء وأمين الخو أمين الخولي, الخولي وكلهم فستي وطنطاوي جوهري ولا واحد تعرض للشوفا ومالوش علاقة به وشوفا قديمه يعني مش من يوم يومين وعشرة وعشرين وعشر وثلاثين وعشر أربعين وعشر وعشر سنة ولا عارفين حاجة وكلهم بيكر نفس الهبل. لانه كانوا تتابع من تتابع اليمن ليه لأنه ما درسوش مش مجددين في التفسير الناس بدأت تقل بس كتب يا أخي ليش عملتوا هيك ما في أنا عشان أعمل خطبتين عن عادي الاسكندر اضطررت أجيب روبسات الاسكندر من من الامازون جبته قرأتهم بالإنجليزي شفت الكتاب الأصليش بيحكي بالضبط صح طلع اسم بيحكي ها بعدين نزلت من جوجل الحمد لله ها البوكس تبع نزلت مجلدين من تاريخ هردوتش, هردوتش ها؟ أبو التاريخ أبو علم التاريخ ها هذا كان معاصر وهو اللي أرخ لجورش الاخميني مؤسس آخر ها وقرأت كل ما كتب عن إيه الأسرة الإكمنية وبالذات عن جورش الكبير هذا ها بقول مكتوب موجود متاح جبت كتاب نزلته وعندنا الحين بدأ أقرأ وقرأت الشيء هذا وعملت بحث وبعدين طبعا إيه أكثر من إسعافي بصراحة وله الفضل وذكرت هذا بالاسم مية مرة لأنه هذا لازم أكون أمين علميا مش أكون كذاب أبو الكلام آزاد خدص الله شرّه العلامة والسياسي الهندي العظيم المسلم إلّى الموضوع اقتضى بضعة عشرة سنة البحث المتواصل شفتوا كيف المصدقية العلمية؟ هذه المصدقية العلمية في شبهة قدامك بتخوف من هو ذو القرنين؟ بدنا نفهم يا أخي أنا بقول لك لو ملقيت الجواب حقيقي على المسألة هذه أقسم بالله إيماني بتكون في مهاب الريح ما أصير يعني في شيء بخوف فين عندي؟ لأنه مش هي شبهة مش شبهة صار في دليل أنه في خرافات أكاذيب مش تاريخية محمد نقالها كما هي شي جننا يا أخي، وقال إنك هذا إيش تاريخ؟ الله وحري يا، شيء بخوف، وبعد البحث كله هذا زي ما قلت لك، وحجر الزاوية بصراحة، والمحور كان في كل العمل هذا هو أبو الكلام أزاد، جزاه الله عنه خير الجزاء، قدس الله سره الكريم، آه، اللي ما هو يا واحد مفسر يهتم بعمله بيعمله بعضهم خلاص من القفاة السريعة هيك لا، عملوا جبال الرجل، بدو عشرة سنين يبحث الرجل، تخيل قرأ وبحث وزار وراح على أماكن وزار هاي أخي، ونأخذ الأقوال. بتخري شيخ العاشور يقول لك دول خرنين هو أحد منوك إيه؟ تشان والذي هو إيه مؤسس أو باني صور الصين العظيم هو ص واحد ص في ص السنين بعدين هذا بين جبلين ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص كله ص ص ص ص القول يا شيخ ص ص ص الله عليه ص ص لكن ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص ص يطلع إعجاز علمي مذهل الرجل له الكنت المقدوني طبعا مستحيل كل اسمه فضولي اللوطي قاتل أبي في رواية المجرم الدباح للشعوب الـ مستحيل يا أخي ها الفاسد هذا المفسد لا طلع جورش الإخميني بفضل الله بقبل يمكن في رمضان وعدوها بعد رمضان سجلت الحمد لله جابوا حلقة هيك نص ساعة ها طبعا ضمن سلسلة عن تاريخ إيران أول حلقة كانت عن الأسرة الإخمينية والإخمينية والعملتها واحدة ألمانية ها ها المانيا مؤرخه انا بكيت قشعر بدني لاني قلت كلام هذا انا ايش أه بصيغه اخرى أه في تاريخ رودوتس عن عن غورش يا اخي غورش هو ذو القرنين القراني فعلا مئة في المئة، يا اخي شيء عجيب واشياء مكتوبه من عهدي باسمه رجل الهي رجل عدل رجل سلام رجل عطاء رجل كرم فعلا إنسان الهي يا اخي موحد لله كان هو هو هذا هو رشاله زوجتي، يحبو النار مش منين حاجة على مالنا، بهبلوا وعدين. بحث العلمي، بدو جدية، بدو تعب، بدو ترجمة، بدو مقارنة، ها، بدو أخذ الأمور إيه؟ فعلًا ما أخذ يا جماعة. فانا بدو فسر، بدك تفسر كمان أنت كمان، كلهم فسرين، إيش اللي تقدم؟ في الأخير فيش فائدة، فراس مغوي بدو غني. شوفت أنا الكلام هذا. إيه لا أنا بالجزء الشيء خدناه المستوى هذا ده, ده أنا للناس الناس البسطاء الناس العاديين غلابة يعني وجلدين ثلاثة هيك أربعة بحيث لما يقرأ يفهمها وقلت له إذا هيك قصدك توكى على الله مع إنه قلت له أنا أنصحه بكتور موجوده قلت له قال لي قلت له والله في موجوده من أحسن ما يكون يعني صفوت البيان الشيخ مخلوف رائع جدا اللي بده يحب يفهم إيه الآية من الناحية لغوية ومعناها بشكل عام بشكل سريع صفوت البيان لمفتو العلام الكبير مفسر بعدين يعني وعنده قدره على التفسير التقليدي صاحبنا هذا مع احترامه له وبتابع حاله تلاميذه حبيبي انا اسمع الدروس في الانترنت هذا اقطعونه حيضيع في داي كلام حيحبط لا ما ندرس عربي مسكين بتكلم في دروس هيك مواع وتفصيل يا اخي يا كل كلام اختار مستحيل يكون مفسر الشيخ بخروف علامة مفترض علامة اقسم بالله اقرؤ كتبه ايش هذا علامه مازال اوائل يعني لغه عربيه اجيب عند الرجل هذا مفسر يفسر تخليدي برضو انا بدي مفسر عصري هو المصحيح، وبعدين ليه يفسر القرآن كله؟ أنا الحين واحد يدلح علي، أنا سأكتفي أجيب بعض الأبحاث اللي عملتها، ها؟ واللي بدي أعملها لآيات معينة، لسور معين، وأطبعها مجلدين، ولا أحب المحسنين؟ أنا عندي ضفاف في هذه المسائل خلاص غيري كمل، هو صحيح؟ اللي يعم القرآن من أول وأخر عشان هي أعطيك ألفين صفحة وألف صفحة زيادة تبدأ عاتلة؟ هكذا اللي صح ولا؟ أفضل، ولا؟ لما عمل النظر جزاه الله خيرا. ما قال لكش أنا ابن عショور بدك تب أي تفسير لشرح البخاري أي حاجة جديدة أكثر من حجر يستحيل مستحيل الشوكاني هو أعلم أن ابن عショور مراحل في الحديث طبعاً ابن حدو ابن عショور مو محدث حقيقي أصلاً آه معروف زي علماء ما تونز علماء عروة في وقته ما يعني ما أعرف بس مش معرفة محدث حقيقي لا لا شو حكم على الحديث حتى في كتبه حكم ضعيف مش متقن لكن الشوكاني حافظ وهو محدث كبير رحمة الله عليه لما يقوله قال في شرح البخاري قال له هجرت بعد الفتح <تصفيق> بده كشيء بعد من الحجر؟ أنا قال فتح الباري قال له هجرت بعد الفتح فتح الباري موجود إيش عاد شو مصدقي هذه يا ابن عاشور كان عدوف صمدقي خد صلاة سيره لكن إيش عمل هو قال لك النظر الفسيح عندما دخلنا في الجامعة الصحيح قال في بعض الأحاديث قصر عنها هؤلاء العلماء ما جواب جواب يعني أرتضي أنا أنا حقول لك إيش الله فتح عليه جميل جميل جدا و بصراحة هذا بعدين في مكتبة الإمام الراحل وجود كتاب النظر الفسيح والرأي الرجيح والمتجر الربيح لابن مرزوق في شرح وإضاح مبهمات ومشكلات الجامع الصحيح من ابن مرزوق؟ أستاذ الشاطبي أستاذ الإمام الشاطبي ووجد أن ابن عشور استفاد منه كثيراً جداً في كتابية للأسف لم يشر إليه وأخذ الاسم منه هذا اسمه النظر الفسيح والرأي الرجيح والمتجر الربيح إلى آخره وهذا يسمى النظر الفسيح عند داخل أنظر الجامع الصحيح كان عليه أنا أذكر إنه يش... والكتاب بوجود في مكتب تلاميذ بن عشور مخطوطة الكتاب مخطوط هو كبير قال لك وفيه بدائع استفاد منه مش كل شيء بعض الأشياء لكن لم يشر إليه كل شيء بظهر سبحان الله ربك في الواحد يعني دائما استقل لواه اللي و... إلى إلى إلى غيري حقوله غيري والله الصحيح آه ما يعمل حال يعذلان أنا وووأخبر أبو الكلام أزذ من أنا أبو الكلام أزذ كذا حيكتشف في الأخير أمره وعدين إيش أهون في نظر إيش نفسي ونظر الناس لازم أمانة علمية كابلة تكون فعلى كل حال فاحنا طولنا وروحنا وشرحنا وغربنا والأخ روّح حتى الترى السؤال وراح الحمّام نكتفي بهذا القدر ونسال الله لنا والإخواننا العلماء وطلاب العلم مزيدا من التوفيق والفتوح والإلهامات والصدقية في العلم وينفع ينفع الله بنا وان ينفعنا وأن يعلمنا ما لم نعلم ويجعل فضله عينا عظيمة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله والسلام عليكم ورحمة الله.